طيب الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه حي الله نحبها جميعا حي الله استاذنا الفاضل الشيخ هاني سباعي مدير مركز المقريزي للدراسات التاريخيه والاسلاميه ونائب رئيس التيار السني لانقاذ مصر في غرفته بين اخوانه و ويسأل الله العظيم من إلا من الله بقل سليم أسأل الله أن يحفظ شيخنا وأن يبارك فيه الشيخ بس لو تعطينا إشارة الله يحفظك شيخنا الحبيب لو تعطينا إشارة بارك الله بك شيخنا الحبيب الدكتور هاني موجود طيب حياك الله يا دكتور الله يحفظك وبارك بك الله يجزيك خير الجزاء وأن يكتب لك الأجر الجزيل بإذن الله سبحانه وتعالى طيب شيخنا نبدأ مباشرة بطرح الأسئلة إن شاء الله أما تقدم به دا كل ماك شيخنا قدم بما بما قدم وان شاء الله السلام من بعدك بإذن الله سبحانه وتعالى تفاضل شيخنا بسم الله الرحمن الرحيم هل صوتي مسموع تارك الله فيكم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 إن عذابك الجد بالكفار ملحق وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد الإخوة المقرمون ها نحن أولئي مع اليوم الرابع عشر من شهر جمادة الثاني لسنة الف وثلاث من الهجرة النبوية المباركة ونحن اليوم في ضيافة غرفة منبر الأنصار في الفالتوك وحياكم الله جميعا وبياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية إن شاء الله نحن معكم في لقاء مفتوح حول ما يعتمل في الصدور من هذه الجراح ومن هذه الثورات المبتسرة والمسروقة في أغلب الأحياء حيين فإن شاء الله سيكون كلامنا حسب الأسئلة التي ترد إلينا إن شاء الله فرجع أن الأسئلة تكون في يعني ما يهم المسلمين عامة وتكون في عظائم الأمور حتى يستفيد من يستمع إلينا بإذن الله سبحانه وتعالى انا لم أشأ أن ألقي محاضرة ولكن أريد أن أتجاوب ونتجاوب معكم لنتناقش في هموم الأمة ونتناقش في ما هو المخرج والمال والحل ونستعرض معكم ما يدور في أدمغتنا جميعا من هموم ومن أطراح وأحزان نسمعها ونعيشها أيضا فإن شاء الله يعني سنحاول أن نجتهد ونختصر بقدر الاستطاعة فالإخوة وبركة الله فيكم أنا كنت أود طبعا من الذين يفضلون الحوار يكون مباشرا بمعنى أن يسأل السائل بنفسه ولكن نظام البلتوك للأسف يضيع الوقت لأن كل أخي سيحاول أن يسأل فربما لا يكون جاهزا من النحية التقنية ولا يكون محضرا لللاقد جيدا فيضيع علينا وقتا وعلى نفسه فلو أرسلت الأسئلة مكتوبة أهلا وسهلا أما في النهاية يعني قبل اللقاء بالنهاية فإن شاء الله من يريد أن يعلق فلتسمحوا له يعني تتكرموا في الإدارة بأن يشارك أو بما شاء وما يعن له ل... فهذا شيء طيب يعني بارك الله فيكم وأشكركم وأترك لكم اللاقت حتى نستمع إلى الأسئلة التي تارد إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وإليكم الله طيب حبيب الله شيخنا الحبيب كان سباعي وصلى كما قال الأول يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا لو نحن الضيوف وانت رب المنزل فحياك الله بين اخوانك وابنائك وتلاميذك وصلى العظيم ان يلقي على لسانك الحق وان يهدي بما تقول في امام الناس اللهم امين اللهم امين شيخنا الحبيب كما اعلنا في موضوع لقائنا اليوم انه سيكون عن الاراضي الراهنه في أرض الكنانة المصر وارض الموعد والمحشر والمنشر الشام وبقية ما يدور في حال أمتنا صلاة أن يخفف عنها وما يجري مصابهم سؤالنا الأول حفظك الله شيخنا الكريم لا يخفى عليكم ما جرى في الأيام الأخيرة في مصر من أحداث حول وزارة الدفاع وفي ميدان العباسية بالإخوة <تصفيق> الملتحين والشباب الجهاد والتوحيد بل وغيرهم من, من ناصرهم ووقف معهم حياديا وكذلك كما حصل من مواقف مناوئة من قبل بعض الأحزاب التي تسمى بستلاثية أو الحيادية التي توقفها الإخوان فحصل خلط كثير في الأوراق والمجلس العسكري قام بقتل للإخوة وهجوم عليهم وأطلاق رصاص وبعض المقناص وبعض قتل في المستشفىات لأنه ذهب للإنقاذ فشيخنا الكريم نرجو منك توضيح اللبس الحاصل للقضية بعض القنوات الإعلامية تقول شيئا وإخرى تقول شيئا آخر الإخوة كثير التبست عليهم الأمور والقضية وما هو الموقف الشرعي والمهم والواجب على شباب مصر خاصة وشباب التوحيد والجهاد في العالم كله جزاكم الله خير ولكم مايك شيخنا الحبيب جيد بارك الله فيكم أعطوني إشارة الصوت بارك الله فيكم حتى لا أكلم نفسي نعم هذا جيد بالنسبه ل الاحداث في مصر بصفه خاصه الان احنا نتكلم عن مصر هذه الاحداث كانت ولا تزال متوقعه وتكلمنا عنها قبل الثوره في وقبل عام ونصف ولا نتكلم يعني ان مشروع التوافق مع اللادنيين ومع البقايا او النظام السابق فهذا مشروع واهم مشروع فاشل وأن عباد المجالس التشريعية هذه هم الذين أفسدوا هذا العرس فالعرس لم يكمل والناس بتظن أن الأمور يعني تكون هكذا الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس إذن لابد من القوة أي دعوة في الدنيا أي دعوة دعوة حق أم باطل لها برنامج ولا هدف لابد أن يتحقق فيها شروط أول شرطه هو القوة برنامج لابد أن القوة أن السيفة أن هناك عصبة من الناس تحمي هذه الفكرة فهذه الفكرة لابد أن تكون مسلاحة لا يوجد فكرة بدون أسنان أو فكرة بدون سلاح أو بدون حماية مستحيل استحال هذا هذا كلام هراء ستموت هذه الأفكار وتكون عبارة عن يعني مجموعة من الناس التي تتوسم في الناس وتتحنس هكذا كما قلت لكم من قبل مثل المتحنسين كقص بن ساعدة وغيرهم الذين كانوا يعني ينادون بفضائل الأخلاق وهكذا فلم يلتفت أحد إليه إذن حتى مقياس الأخلاق في حد ذاته لابد لهم من مرجعية مقياس الأخلاق لابد لهم مرجعية لأن المجتمعات بتتفلت تتفلت اخلاقيه لربما تتعارف المجتمعات على اخلاق معينة فيظنون انها هي هذه هي الاخلاق ورغم انهم لو رجعوا إلى اجيال سابقه نتيجه تراكم العرف سيجدون أن ان هذه الأخلاق التي او في اخلاق سواء في في في الملبس في التعامل في التصرفات سيدنا أن اجدادهم لم يكونوا يفعلون ذلك لكنها تراكمات عرفية والسكوت يعني سكوت عن تغيير المنكر وعن الاوضاع السيئه كانت مستهجنه في بدايتها حتى في اوروبا في اوروبا ما كان أحد من النساء يلبس مثلا القصير لبس القصير وكانت حتى المراه كانت الفساد منتشر في القصور اكثر وكان الناس عندهم تقاليد ويعني من ناحية بقايا من الدين وغير ذلك ثم الانحلال بدأ مع الثورة الفرنسية ومع الثورة الصناعية وصارت هذه الأشياء التي كانت مستهجنة ان المرأة تلبس قصير أو المرأة تكشف صدرها أو, أو, أو تتأبت رجلا في الشارع أجنبيا ما كان هذا إلا في الغرف مغلقة لأصحاب البيوتات الكبرى وكان هذا شيء مستهجا أيضا ورغم ذلك لما الفساد انتشر فصار عرفا وصار الذي ينكر ذلك في الغرب أنا لا أحكي في الغرب فصار الذي ينكر ذلك في الغرب صار الأمر عندهم عبارة عن أنك أنت ضد تقليد المجتمع أنت رجل رجعي أنت متخلف أنت وربما يعقبونك إذا أردت أن تستهجن هذه الأزياء والألبسة و فهذه المسائل مسائل التفلت لابد الأخلاق يكون لا لأن في بعض دعوات إسلامية مثلا تقول لك نهتم بالأخلاق فقط كيف تهتم بالأخلاق؟ يعني إيش تهتم بالأخلاق؟ الأخلاق فقط لابد لها من مرجعية مرجعية منضبطة بالشرع ترجع إلى الدين لما يقول لك لما هو المجتمع متعارف على اخلاق ان البنت بتسلم على الرجل ده متعارف عليه ويقول لك ما فيها شيء طب مثلا في السودان المرأة عندما تسلم في كثير من بعض السودانيين الذين أشاهدناهم المرأة بتسلم على الرجل بتدربه على صدري هو يدربها على صدرها على كتفها هكذا وأحيانا يقبلون بعضهم يدربون يقول لك هذا عادي لا يوجد أي شيء رغم أن هذا يعني يكاد يقترب من, من, من صدرها من ثديها وهم يتعرفون كل هذا شيء طبيعي عادي لا يوجد أي شيء والرجل لا, لا, لا يوجد في مقيلته أي وساوس أو, أو هواجس أو شهوات أو غير ذلك فهذه هي أي مرجعية أنه لا يجوز للرجل أن يضع ياده في هذه المرأة لا يسلم وعندنا حديث صحيحة وعندنا المرأة لا تجوز أن تختلط بالرجل يعني هذه المجتمع صار عنده أخلاقيات يحفرها لنفسه ويصنعها لنفسه ويصنع لها قانون يحمي هذه الأخلاق التي هي عبارة عن تراكمات للفساد تراكم انحلال خلقي فصاروا يتعرفون عليه ثم أحيانا يشرعونه احيانا يضيقون احيانا مثل الخمر قديما يعني كانت حرموها في في, في امريكا في كانت حوادث كثيرة والناس صار القتل استحار عندهم والجرائم استور فحرموه احيانا ثم يرجعون بعض ولايات عندهم تتوافق على حكم الاعدام وولايات لا توافق اشياء تخبط لا يوجد لا يوجد شيء ثابت عندهم هي كل مجموعة من الفلاسفة أو مجموعة من علماء الاجتماع أو من هؤلاء حسب الحاجة وحسب التطور الذي يرونه في المجتمع فنتيجة كل هذا انفلات فإذن الدعوة بدون قوة حتى هذه القوانين الاخلاق ما هم يفرضوها أصلا على المجتمع بالقوة يعني الأنظمة التي تحكم العالم سواء في العالم العربي أو العالم الإسلامي أو العالم بأسره هي أنظمة مسلحة يعني مجموعة تفرد سطوتها على العالم ومثلا بتحمي قانون معين تعرفت عليه دستور معين تعرفت عليه فهذا الدستور أو القانون الذي سنوه وضحكوا على الشعوب قالوا أن الشعوب هي التي ما يسمى العقد الاجتماعي وأن اتفقت فيما بينها وصغت هذا الكلام هذا مجموعة افكار قلة من الفلاسفة عندهم هم الذين صاغوا كل هذا ويتكلمون باسم الشعوب فهذه هذا هذا الموضوع وضعوا له حماية ولا طب حتى لو سنوا دستورا او قوانين بدون عقوبه فاذا لن تطبق ولن يستمر النظام اذا هذه الأنظمة ب... ب... ب... لماذا هي حتى الان قائمه لأنها نزعت الأسلحة من الشعوب والله سبحانه وتعالى يقول ودو لو تغفلون عن أسلحتكم وامتعاتكم فيميلون عليكم ميله واحده اذا الله لفت انتباهنا لقضيه السلاح حمل السلاح للحمايه هكذا فاذا هذه هذه الشعوب طول عمر الشعوب الإسلامية مسلحه اصلا سلاح الفردي العادي هكذا ولم يكن هذا التخويف وهذا يعني الشعب حتى الشعب مثلا في اليمن وبعض الشعوب القبليه هذه معظمها مسلحه ورغم ذلك لأن الشعب عندما يكون مسلح يقول لك لأن القتل سيستحر بين الناس من قال لك هذا؟ انا مسلح وجاري مسلح إذا اعتد علي هو يعرف أنني مسلح أنا أيضا فهو يهابني وأنا أهابه لو قتل لي قتيل هو عارف أن قتله القواد والقصاص انتهى ده حتى في زجر اجتماعي بدون حكومة يعني لما أنا أكون مسلح هو مسلح والشعب كله مسلح الناس كل واحد يعرف حدوده الذي سيعتدي يراعي ألف ألف مرة أنه إذا ضربت لي قريبا أو ضربت لي أحداً من عائلتي فإنك أيضاً سيقتص منك هذه تعمل انضباط في المجتمع عكس ما هم هؤلاء لأنهم لماذا ينزعوا أسلحة الناس؟ لأنهم يخشون من مساءلة الحكومة، مساءلة النظام، مساءلة السلطة لأن الشعب عندما يكون مسلحاً فيستطيع أن يتجامهر خمسون ألفا أو يسعون مليون او غيره بأسلحة يعني الجيش إذا كان عندكم أسلحة سقيلة او متوسطة ها ستفقون علينا لكن على الأقل عندنا أسلحة متوسطة عندنا أسلحة نستطيع بها أن نقاومكم إذن الدعوة بدون سلاح مستحيلة يستستمر ولو لو كان الإسلام عندما دخل قلنا لكم استمر رسول الله في المدينة في المكة 13 عاما لكن لم يفرض القتال لم يأذن الله له بالقتال لو أزن له له بالقتال والله لقاتلهم هناك لكن لم يأذن الله لهم بالقتال في مكة ولكن أزن لهم في المدينة إذن أزن بالقتال وعندما حتى هو في مكة قل جئتكم بالزبح ورسول الله سأسابه عزت بين يدي السعب بالسيف يعني جاهدوا المشركين بأسلحتكم وبألسنتكم وبأموالكم بد من العصب هذه هذه أعمدة أساسية في نجاح في أي دعوة فلا بد من الفكرة ولابد من حماية هذه الفكرة يعني العقيدة مثل الإسلام وهذه لابد لها من سلاح يعني من حماية قوة تحميها ولا بد لها من عصب المال أيضا والعنصر الرابع وهو مهم جدا وهو عنصر الإعلام عنصر الإعلام يعني عنصر الدعوة عنصر الدعاية عنصر القوة مثل ما تفعل هذه الحركات الإسلامية الآن او حتى حركات شعورية أو اليسارية أي حركة في العالم إذا لو عملت أي دعوات انا كنت اليوم في حوار مع بعض وسائل الإعلام بيتكلمون معي عن رأيي في الوسائق التي نشارها الأمريكان يحتفلون كعاداتهم بأي نصر أي نصر حتى لو مزيف ها من خلال حسوب الوسائق للشيخ الشهيد نحسبه كذلك الشيخ أسامة بن لادن رحمة الله عليه هذه الوسائق وكاننا نتكلم في قضية معينة يعني سنتكلم عنها فيما بعد الشهد هنا كنا نتكلم عن معهم عن موضوع الإعلام أي جماعة إسلامية لا تهتم بالإعلام والدعاية ستموت في مهدها لأن حتى لو أنت عملت عملية ولم تتبناها وعملية كبرى أين ما اين مصداقيتك انت صاحب افكار من هذه على الواقع لابد انك تتبنى الأفكار او عملية انت عملتها لابد الناس تعرف انك انت صاحب هذه العملية وخاصه إذا كان مردودها يعني مردود جيد وفي رضع للكفار وفينا تقويه للدعوه ولشوقه الاسلام ومثلا او او حسب حسب البرنامج الذي اي دعوه سواء اسلام او غير اسلام انا بتكلم عن الاسلام هنا اذا إذا لم يهتم الداعية او صاحب الدعوة بالإعلام والدعاية مأتب أين الأفراد أين الوحدة الفكرية أين الوحدة العضوية الدعوية وأين سيضم هذه الوحدة العضوية أين الناس سيلتحقون به إذا لا من كل هذه العناصر المجتمعة لنجاح أي, أي دعوة الآن في مصر الأحداث التي في مصر الآن موضوع تخيلوا ناس يعني كانوا نائمين مسكين إمكانياتهم يعني على قد حالهم الله سبحانه وتعالى أذهب عنهم الخوف بهذه الجماهير الثائرة والتي خرجت بدون بفضل الله بدون هؤلاء المشايخ ولا لا ليس لهم لا ناقة ولا جامل الحمد لله كما قلنا ونكرر أن فضائيات ما تسمى السلفية هذه كانت مغلاقة أصلا من حماقة النظام السابق وهذه من رحمة الله إنها كانت مغلاقة في ذلك الوقت ولذلك ما استطاعوا أن يمزقوا ويقسموا الجماهير في ذلك الوقت إذن الذي الآن الذي حدث لم يستثمر هؤلاء هذا الحدث وكان الحدث أكبر منهم الآن جيش, جيش منظم شعب كان تائها حائرا والآن الحمد لله أزب الله عنه الخوف ولكن يجب تعديل البوصلة يجب تعديل بوصلة الناس الدعوه الى الله عودوا إلى ربكم موتوا كراما موتوا على دينكم يجب المشايخ كان دورهم هكذا يكونوا في الطليعه في ما بين الجماهير وجدنا بعض الفضلاء وبعض المشايخ الحمد لله خرجوا حتى الذين حكم عليهم بالاعدام والذين خرجوا من السجون كانوا يعني كان ممكن يؤذوا مثل الشيخ محمد الزواهري والشيخ مرجان والشيخ محمد حجازي والشيخ كسر اعرفهم وتعرفون اسمه وتسمعون انهم كلهم كانوا من ممكن أن يضلوا في بيوتهم ما احد كان لامهم لماذا انهم خرجوا بامراض واوجاع و... وكانوا في يعني و... و... و... و... وكل الدنيا رمتهم بالقص ورغم ذلك شاركوا في الميادين وشاركوا حتى في احداث العباسيه الاخيره انا الشاهد أخ... هنا ان لا مده كسر هذه ها... الهزيمه التي او نسميها بمفهوم كانها حرب وهزيمه يعني تجاوزا يعني لأن لا يوجد لا, لا يوجد اي مقارنه بين الفريقين يعني دوله لديها عباره عن ترسنه من الاسلحه اسلحه ماديه بجميع ادوات الاسلحه وايضا لديها جيوش جراره من العملاء والخونة بالإضافة إلى لديها إعلام مجرم ساحر غسل أدمغة في الشعب المصري في مقابل من يعني عدد يعني مهما كان عدد بسيط جدا مع جيش له عبارة عن تقسيمات الشرطة العسكرية لوحدها الجيش السعق قسم من أقوى أقسام أشركوه بالإضافة إلى اللي لجت عباره عن اللجنه المركزية للقوات المسلحه كانت ترات بتشرف طائرات هيليكوبتر وطائرات عماله قوه يرمي بغزات ويرمي باشياء نسكنوا كانف يعني كانوا بيدربوا الجنود على استئصال لابد من هذا الميدان لابد حياه او موت عند طنطاوي وبقية مجلس العار هذا بد أن يستعصل هؤلاء يعني العملية جاءت بالسهولة لماذا؟ لأن السكوت الناس وركونهم الطويل على الباطل هو الذي شجع الباطل أن يفرق بينهم فرعون كان يفعل ذلك جعل أهلها شيعا يعني يستضعف طائفة منهم يذبح ابنائهم يستحنس كان هي هي فرق تسود في رعاوني كان يفعل ذلك ولذلك الذين خرجوا إلى الاعتصام في العباسية كما قلت انا قلت في خضة أمس تكلمت على المسباحة المجزارة في العباسية في خضة يومعة أمس في المشهد الثاني من تفسير سورة الأنعام كنت تكلم عن المجزارة التي حدثت يوم الأربعاء ولم أتكلم عن المجارة نفس يوم الجمعة لكن هي هي نفس كأننا نتكلم عن يوم الجمعة يعني لكن هذه الوحشية وهذه البربرية لها آآ آآ سمن الثورات ليس بسهولة الثورة الفرنسية،, الفرنسية التي يتغنون بها فقط الثورة الفرنسية التي آآ آآ كان فيها الويسي السادس عشر وزوكتو والويسي السادس عشر هذا كان عبارة عن يقوم كعارف مثل ما يقول ما اريكم الا ما ارى في فرنسا في ذلك الوقت وفي فرنسا في ذلك الوقت ايضا محتله امريكا وكانت يعني كانت هي من اوائل من دخلت وكانت لها نهضه أيضا كبرى وغيره ولكن بسبب موضوع الضرائب والتراكمات التاريخيه يعني وفي النهايه الشعب عن طريق بعض الفلاسفه عنده وغير ذلك يعني القتلى فقط لا يقل بعضهم بيوصلها ل 50 الف قتيل و 30 الف قتيل يعني روايات متضاربه لكن عدد مذابح مجزره هذا يعني لويس السادس عشر وزوجته يعني ارهب الشعب ارهب الشعب أرهب. ولكن انظروا لما قام الثوار ماذا فعلوا يعني ما ما ما لم يبقوا ولم يذروا ولم يقول مثلا ال مثل هو الطبيب بتاعهم الشهير هذا وغيره من اللي بيسموه حكم ايام الثوره الفرنسيه الرهيب هذا ها كل هؤلاء ما ما اخذوهم ما رحموهم عملوهم ما يسمى المقصله ومجازر جماعيه ولم يبقوا ولم لم يرحمه احد في ذلك الوقت حتى فحتى قال قائلهم الثوره تاكل حتى قتلوا بعض لكن هذه كان فولتير اللي هو الفيلسوف فولتير لا يوجد يعني احنا عندنا شرع الله سبحانه وتعالى عندنا علماء عندنا السنه الصحيحه في تغيير المنكر عندنا صور تبيد تو تو بيد قوه الظلم الكامله الا اذا قرات سوره ال عمران او قرات سوره الباء سوره النساء او سوره البراءه الانفال سوره محمد عندنا هو ما شمل منافسته الشاحن التحضيري هذا ولا قلفولتيرو ولا روبسبير ولا غيره كل هذا موجود عندنا ورغم ذلك لا يحرك الناس رغم فولتير لما راح ملك السادس لويس السادس عشر ولما قرأ كتاب فولتير في الصين قال هو هذا هو الذي دمر الدوله بيعتبره اعتبر ان فولتير بكتاباته فقط دمر... دمر فرنسا اعتبره دمر فرنسا ها رغم انك انك يا رجل لا, ت... لا نجد شيخا محترما يعني يكون مثل فولتير على الأقل يعني لا يوجد واحد مثل هؤلاء اللي كانوا لا ومتخبطين يعني لا يوجد عندهم أي يعني الناس كفروا حتى بقصوصهم بسبب ان القساوسة والكنيسة والدمار والخراب الذي فعلوا مع الناس خلاهم كفروا بكل شيء ورغم ذلك كانت الضريبة ليست سهلة كل الثورات في العالم حدث الثورة الثورة البولشفية الوحدها اللي, اللي, اللي, اللي اللي كانت في سنة 17 اللي هي ثوره اللي قادها اليمين عدد عدد عدد القتلى فقط عدد القتل لا يقل عن 3 مليون وعدد اللي اللي عدد المصابين هم وروسيا البيضاء وغيرها والحرب اللي هي الاهليه اللي استمرت كم سنه كم سنه بعد الثوره بالشافيه ها سنة سنه 23 تقريبا حوالي حوالي 13 مليون فقط الجرحة والإصابات والمصائب هذه إذن ما في ثورة قامة حتى في الثورة الإيرانية هذه الثورة الخميني على الشاه الناس كيف قاموا بعد ألاف القتلة أقصر من 3000 قتيل وغيره وأزيد أزيد يمكن يوصل لنصف مليون بعضهم يوصلها لهذا يعني هذه الثورات قامت على بأشلاء وجراح يعني كل اللي بيحدث في مصر هذا مسائل اسمها يعني مقبلات يعني شيء زهيد بالنسبة في عمر الثورات والتاريخ نحن لا نتمنى الدماء ولا نتمنى الناس تموت ولا تقتل ولا شيء طبعا احنا بنتكلم هذا هو التوصيف اذا اردت التغيير باطل له جزور كيف ستقلعوا ستقلعوا لابد بالقوه لابد اللي هو معه القوه صح. طب انت لما كل احنا معنا ال... إحنا... احنا الشعب واحنا هنن هنصرخ فيه فهي في بعد ذلك س... سيقع ويتساقط ويتهالك ويفر مذعورا من قال لك ذلك انت هت... هتصرخ فيه بالصوت يسقط يسقط حكم العسكر طاب هذه تؤذيه نعم ولكن من الناحيه الواقعيه هو هيسقطك بماذا يرد عليك بالرصاص الحي هيرد عليك بالبلطجيه هيرد عليك بالقنابل المسيله للغاز هيرد عليك بكل ما اوتيا من وسائل الاعلام للتشويه كما شيطان الناس في, في شيطان الشباب عشر راجل 10 اكثر قتيل وزياده هذه هذه احصائيه لن تظهر الان طبعا بيدارونها يوم الاربعاء فقط الماضي واليوم اللي هو يوم الجمعه تخيل اذا كان بلطجيه تبع الجيش وتبع الشرطه العسكرية وطبع الأمن من يعني قتلوا لأحدهم حوالي 20 قتيل ده غير عدد الـ الـ الإصابات او المتين مصاب طب فما بالك بالمجزرة أمس في الجمعة يقول لك واحد مجند فقط قتل بالرصاص طب وإيه لي الق... من الذي قتله بالرصاص طب ما يمكن زميله بيضربه راح ضربه هو وأو تعمد القائد أن يضربه حتى يعني يبرر كل المجزرة التي حدثت مين الذي قال لك ايه الاحتفالات اشعر... ناس يعني م... م... رضيت بالهوان والزل والدنيه يقول لك الشهيد المجند وعاملين له ك... الفتا و... و... وعملين في الميدان نزلوا عملوا احتفال في العباسيه ميدان العباسيه كانهم حرروا غزة كانهم حرروا فلسطين كانهم حرروا القدس يقول لك نزلوا قوات الصعقه تقول لك صعقه وفداء اه... فداء وللمجد فداءه للمجد ما في فداء للاسلام ما في فداء للدين حتى ما في فداء لاي فداء للمجد مجد ايش انا لا اعلم مجد العسكر مجد الجيش العسكري ماشي ممكن هذا هو اذا فهذه هذا هذه المجزره التي تمت الآن يقول لك عن الشهيد عن الجندي اللي المفروض اصلا لا احد يصلي عليه اصلا هي يقول لك ان هو الشهيد والعشر قتله اللي هم اعترفوا اعترفوا ب ها العاشر قتل المساكين هؤلاء لا أحد يصفهم حتى بكلمة شهيد يعني على حسب القموس الإعلامي أنا دائما نقول نحسبهم شهداء ونزي كمعة فهو أحدها حسب عقيدته يعني نحن نكلم على حسب الديني ولكن أقصد الإسلام يعني ولكن هؤلاء وتجد البقية الشعب تم غسيل من الذي تسبب في هذه الجريمة؟ إذن هذه الجريمة للعد السات واختطافها تمت بمشارك اطراف معينة هذه الاطراف ساحكي ان شاء الله بعد ذلك لكن سأتر حتى لا أطيل عليكم سأترك إلى سؤال آخر وتكل بعد ذلك عن الاطراف التي شاركت لان ربما احد يسال سؤالا عن ذلك لكن لو صلاه الجمعه اللي صلاه عفوا صلاه المغرب يعني لم يبقى الا دقائق معدودات فسنضطر يعني نعتزل لمده خمس دقائق حتى نؤدي صلاه المغرب ان شاء الله ثم نعود اليكم ونكمل الحوار بارك الله فيكم وليكم الاخره حياكم الله شيخنا الحبيب وصلى الله عليه وسلم نتقبل منكم ويجزيكم خيرا على هذه الاريوبة الشافية الوافية وأن يبارك بكم وننتظركم بعد الصلاة إن شاء الله والأخوة موجودون والغرفة موجودة وحياكم الله وبإياكم في أي وقت إذن يا إخوة إن شاء الله دقائق بإذن الله الشيخ يودوا صلاة المغرب حسب توقيتهم في لندن ويعود بإذن الله بعد الصلاة لو تفكوا تنقيط إخوة ما فبس فكوا تنقيط يا شيخ الله مصليه وسلم على المهل طيب أشيخ سنان موجود؟ موجود يا سنان بس لو تستلم عني لدارة الله يحفظك سنان طيب بس لو تمسكي مايكرا يحفظك دقائق فقط. طيب بارك الله فيك أخونا عد العدة وجزاك ربي فردوسا أعلى حي الله الشيخ الحبيب الدكتور هاني السباعي مدير مركز المقريزي للدراسات الإسلامية والتاريخية سبحان الله العظيم شيخنا لدرجة أنهم أفتوا أي شيوخ الدولة ان قتل العباسية ليس شهداء وبأنهم مجرمون هذا ما أفت به هؤلاء المجرمون سبحان الله العظيم طيب لا حرج إن شاء الله دقائق يا إخوة ويعود إن شاء الله شيخنا الحبيب الدكتور هاني السباعي الآن موعد صلاة المغرب بخصوص الإخوة الذين يسألون عن التنقيط التنقيط هو تنقيط آلي حتى لا يتشتت فكرنا في الغرفة ويكون الشيخ مركز في موضوع معي بارك الله فيكم الإخوة الذين أرسلوا الأسئلة الأسئلة يجب إرسالها لأخونا الحبيب أبو يوسف ومن تم ترسل لأخونا أعد العدة إن شاء الله وينتقي منها المهم والضروري ويعرضوا على الشيخ في الحوار وإن شاء الله الشيخ يجيب على الأسئلة الحوار عن الأحوال التي يمر بها العالم الإسلامي وخاصة مصر وسوريا حياكم الله وبياكم من جديد اخوة التوحيد في غرفة منبر الانصار منبر اهل السنه والجماعه وصوت المجاهدين وانصار الجهاد في كل مكان ان شاء الله ان شاء الله ننتظر الشيخ الى ان يعود اخونا الحبيب اعد العده موجود تريد اللاقط او ننتظر الشيخ الى ان يعود ان شاء الله كان الله في عون الشيخ الدكتور هاني السباعي يا إخوة دائما أغلب اللقاءات مع غرفة الأنصار سبحان الله يعني اغلبها تستمر لساعات طويلة أكثر لقاء استمر لسبع ساعات مع الشيخ الحبيب الدكتور هاني السباعي ذات مرة في غرفة الأنصار تكلم في المرة السابقة الشيخ عن الأحداث التي تمر بها سوريا والصومال وخاصة جبهة النصرة في سوريا وتكلم عن الجيش الحر وتكلم عن بيعة حركة الشباب المجاهدين لتنظيم القاعدة للشيخ الدكتور ايمن الضواهري نسأل الله ان يحفظوا وان يطيل في عمره في الجهاد في سبيل الله ومقارعة اعداء الدين من اليهود والصليبيين وأدنابهم من الطواغيت إن شاء الله الأمور في مصر ان شاء الله بعد الضيق سيأتي فرج إن شاء الله على الموحدين وعلى أهل الإسلام في مصر ومن المعلومة يا أخوة أن مصر قلب العالم الإسلامي ان صلحة مصر سيصلح حال العالم الإسلامي إن شاء الله ومن قرأ التاريخ وتثبع التاريخ سابقا يرى أنها قلب العالم الإسلامي إن شاء الله كذلك الأحداث التي في سوريا تبشر بخير إن شاء الله وإن شاء الله ستكون مقدمة او نواة لحكم رشيد في بلاد الشام وأول الخطوات نحو المسجد الأقصى المبارك كما حرر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله المسجد الأقصى المبارك عندما قضى على المدارس الفاطمية الرافضية في مصر وبعدها وحد كلمة الأمة وجمع الجيوش والجنود وحرر المسجد الأخصى المبارك ان شاء الله تحرير المسجد الأخصى المبارك سيكون عندما نحرر بلاد الشام من هؤلاء النصيرية أعداء الدين ما يجري في بلاد الشام يا إخوة جرائم ترتكب بحق أهل السنة والجماعة من قبل هؤلاء النصيرية دماء أهل السنة تستباح مساجد أهل السنة تدنس وتقصف بالطائرات بالدبابات وكأن هؤلاء المجرمين في حرب بين دولة ودولة سبحان الله يعني ما نرى في سوريا ارتكبوا أبشع وأفضع مما ارتكب اليهود في فلسطين ليس دفاع عن اليهود لكن اليهود لم يطلبوا من فلسطيني من مسلم من أهل فلسطين أن يسجد لصورة شارون أو لصورة أحد من جنرالات الصهاينة بل هذا المجرم بشار وجنود وشبيحة بشار الأشرار طلبوا من الناس أن تسجد لصورة بشار وبفضل الله رأينا نمالج طيبة في بلاد الشام رأينا تبات على الدين تبات على العقيدة والكل منكم شاهد الفيديو الأخير الذي نشر حفروا حفرة وضعوا فيها أحد الموحدين وطلبوا منه أن يقول لرب يا بشار فما كان منه إلا أن قال ربي الله وتبت واستمر في تباته حتى فاضت روحه إلى السماء ما في مشكلة ان شاء الله يا اخوة اللقاء سيكون مسجل ان شاء الله الشيخ عنده الان موعد صلاة المغرب وان شاء الله يعود بعد قليل ان شاء الله طيب ما يحدث في سوريا دفنوه حيا صحيح اخي الحبيب الفيديو متداول على اليوتيوب وفي مواقع اخرى تم نشره في سوريا وفي أحياء أهل السنة والجماعة في حمص وحماء وغيرها قام الشبيح الأشرار الأنجاس باغتصاب أخواتنا الحرائر من أخواتنا السنيات وقاموا بجرائم يشيب لها ولها الولدان ارتكبوا جرائم يعني بصراحة لم نراها في فلسطين وهذه الكتائب وهذه الجيوش التي رأيناها تقمع في درعة وتقمع في حمص وتقمع في حما لم نراها تستأسد يوما على اليهود الذين يحتلون الجولان منذ سنوات طويلة لم نرى طلقة واحدة توجه إلى هؤلاء الصهاينة أحفاد القردة والخنازير بل كان الرصاص دائما يوجه إلى الضعفة إلى المستضعفين من أهل من اهل حمص وحماء ودرعى ودمشق وغيرها من المناطق فهؤلاء المجرمين السبيل الوحيد لخلاص اهل سوريا منهم هو الجهاد في سبيل الله بدون الجهاد في سبيل الله لا حل والله يا اخوة المسيرات السلمية لن تعيد حق لاهل سوريا هذا هذا نظام مجرم ولد في الدماء ورضع من الدماء وسيغرق باذن الله في الدماء فما اخذ بالقوة ما أخذ بالقوة لا يمكن أن يسترد إلا بالقوة هذا النظام جاء إلى سوريا واستلم كرسي الحكم بسوريا بالقوة وبالبطش وبإذن الله سيزول بالقوة وسيزول بالبطش ان شاء الله فالمسيرات السلمية والتظاهرات في هذه الأوقات لن تعيد حق لأهل سوريا خاصة أن العالم كل العالم تخاذل على أهل في صوتي اخوة في صوت طيب ان شاء الله ننتظر عودة الشيخ الدكتور هاني السباعي يا اخوة الشيخ الان عنده موعد صلاة المغرب ومن ثم ان شاء الله يعود ويكمل الحوار حول الاحداث الجارية في العالم الاسلامي في مصر وفي سوريا كما قلنا لكم فالمظاهرات السلمية لن, لن تزيل بشار عن كرسي الحكم هذا المجرم هذا السفاح هذا الشبيح بشار بشار النعجة وعذرا للنعجة لأنه النعجة حيوان أليف وهذا بشار خنزير أو مجرم أو وحش فهذا جاء بالقوة ولا يمكن أن يزول إلا بالقوة بإذن الله على يد الموحدين الصادقين من أبناء هذه الأمة وبفضل الله رأينا ضربات مباركة من إخواننا في جبهة النصرة من جبهة النصرة كانت توجه ضد الشار والشبيح الأشرار وكان آخرها اليوم فالأمور تبشر بخير يا إخوة الأمور تبشر بخير في بلاد الشام وبفضل الله بغباء هؤلاء المجرمين بغباء هؤلاء المجرمين وبمحاربتهم لأهل سوريا وقصفهم لأحياء أهل السنه في سوريا كل هذا في صالح المجاهدين وكل هذا في صالح القاعده وبفضل الله ان الناس ادركت أن المجتمع الدولي او ما يسمى بمجلس الأمن لن يعيد لهم حق ولن يقف معهم خاصه اليوم الناتو نحن لا ندعو لتدخل الناتو لكن الناتو اليوم قال لن نتدخل في سوريا طب ايش معنى تدخلت في ليبيا لماذا لم تتدخل في سوريا تكلمنا في هذه المسألة كثيرا وقلنا لكم انه الناتو ليس من مصلحته ان يتدخل في سوريا حتى وان تدخل على استحياء اول خطوه سيقوم بها الناتو هو تأمين الحدود مع فلسطين المحتله تامين حدود اليهود كما فعل كما فعلت قوات اليونيفيل بعد حرب لبنان وحمد حدود اليهود على الشريط, على الشريط الحدودي لدرجة انه حسن نصر الشيطان هذا المجرم الشبيح الذي يقف مع بشار تندم على خطف الجنود وقال لو كنت اعلم ان النتائج هكذا ما كنت قنت بهذا العمل لكن هؤلاء المجرمين هم من يحمي حدود اليهود باعتراف صبح الطفيل الام احد قيادات الحزب السابقة وبفضل الله يعني الأمور تبشر بخير لما الشيخ أبو مصعب كان يقاتل الروافض في العراق الناس كانت تنكر على الشيخ والعلماء والمشايخ وسفك الدماء ولا يجوز المعركة يجب أن تكون ضد الأمريكان لكن تبين للعالم كله أن الشيخ كان محق كان محق في قتال الروافض في العراق وكان محق في قتالهم وبيّن للأمة خيانة الروافض في العراق اه تاريخ الروافض ضحافل بالخيانه اخوان ابتداءا من من من مساندتهم الطوسي وابن العلقمه في هدم الخلافه الاسلاميه في بغداد للتاتار مساندتهم للتتار ودخول العراق واحتلال العراق لما اعترف رامسفيلد في تصريح له وقال انه دفعوا للسستاني 200 200 مليون دولار مقابل عدم اصدار فتوى لقتال الجنود الامريكان <تصفيق> وسبحان الله من الطرائف أمس في موقع السستاني آية الشرك والزندق النجستاني هذا إنه العلكة لا تفطر الصائم في رمضان <تصفيق> <تصفيق> هذا الخبر قرأته في موقع هذا الزنديق يعني والله يا إخوة قرأت هذا الخبر أو سليمان أرسلت لك الرابط أمس نعم طيب الحمد لله حيا الله أخونا المهاجر طيب طولنا عليكم يا إخوة سامحونا بنسليكم حتى يعود الشيخ الدكتور هاني السباعي إن شاء الله طيب المهاجر موجود والله اشتقنا لصوت المهاجر رابط مركز المقريز للدراسات الإسلامية إخوة على التكست لمن أراد الاستزادة من مقالات الشيخ الدكتور هاني السباعي على التكست طيب ياريت ياريت يعد يا العدى أخونا المهاجر يلقي قصيدة يرفع المعنويات خاصة بعد الانتصارات المتتالية في أرض اليمن أرض المدد أرض الحكمة وبعدين ترى المهاجر اذا ما اخذ اللقط والقى قصيدة راح اضطر اني القي قصيدة <تصفيق> يعني القصاد مش حكر على المهاجر يا اعد العدة صحيح يا اخونا شموخ او شموع الله يبارك فيك على رأسي والله طيب المهاجر ارفع ايدك, ارفع ايدك اغلب الاخوة بعدك ان شاء الله ووقت اخر ترى خلي الغرفة مليئة بالاخوة 93 اخ موجود في الغرفة ما بدنا نفضي الغرفة المستمعين يتناقصوا طيب المهاجر يا ريت تلبي دعوة اخونا عدو العدة مبارك الله فيك على راسي والله يا بنت ايمن خلنا نتكلم شي خلينا انا عن احدد العباسيه وزارة تكلم قليلا يا ابو حمزه بشكل عام لكن ان شاء الله ننتظر الشيخ يعود ان شاء الله ننتظر الشيخ يعود الشيخ ذهب لاداء صلاه المغرب وسيواصل ان شاء الله بس يا ريت مشاركتي اعد العده من التسجيل <تصفيق> طيب. ما في مشكلة ان شاء الله اخونا المهاجر ياريت تلقي قصيدة بارك الله فيك حتى يعود الشيخ هاني السباعي وإلا إذا ما ألقت قصيدة راح تنال جزائك حد من حدود الغرفة التنقير فلازم تلقي قصيدة لكن لاقط اخونا الحبيب المهاجر طيب السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته المهاجر اسمعني المهاجر حي الله ابو سليمان ولا احب جميع انت اللي, عيونك اللي حلو عيونك الحلوه الله يحفظك يقول المهاجر تكفى انت اكفة تهذر جاجين انا اقوله تاكفون اخوك تاكف. ارفع عندك جيب جيب لك قصيدة ها كذا خلي الاخوة يرفعوا راسم عارم سبحان الله والله اخوان ايه ياري اللي... تتفضل ولا... اه الشيخ رجع نعم هذا الشيخ رجع خلاص ان شاء الله القصيدة في نهاية اللقاء المهاجر راح تلك شيخنا موجود الله يحفظك طيب الشيخاني نعم طيب شيخنا مادر تواصل الإجابة عن السؤال السابق أم نطرح سؤال جديد وتعود إلى موضوع مصر لاحقا إن شاء الله لك الخيار تفضل المايك وإن شاء الله نحن معك بإذن الله سبحانه الله الرحمن الرحيم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله مرة اخرى بعد صلاة المغرب. اه بالنسبة للسؤال عن مصر احنا تكلمنا كنا ندند حول الواضع عامة في في مصر ان لا يوجد الشاهد ملخص كلام. الشيخنا حفظكم الله الشيخ دكتور هاني تسمعني بارك الله فيك الشيخنا الشيخنا المايك سقط حفظكم الله لا لا. طيب لكم المايك شيخ الله حفظكم طيب بسم الله الرحمن الرحيم مرة أخرى نحن عدنا بعد سنة المغرب ونستكمل لقاء اليوم ونحن اليوم الرابع عشر من شهر جمهد الثاني بسنة ألف وعلا ومعكم في غرفة بارك الله فيكم وجزاكم خيرا بالنسبة للسؤال عن مصر كنا نتكلم عن مصر ولكن الشاهد هنا أن لا توجد ثورات في العالم ولا توجد حركات تغيير في العالم ضد قوى البطش أو الظلمة أو أي قوى متسلطة لا يوجد تغيير سلمي ما يسمى بتغيير سلمي بمعنى التغيير الهادئ هذا بالمعنى المتعرف عليه لابد من التضحيات لابد من الابتلاء لان تغيير هذا سلمي عبارة عن وهم يعني نوع من الوهم وما في حكومة ولا سلطة في العالم تكون مستمسكة بقوالينها ولها جزور قوية في خلال الحقبة العلمانية على الاقل بالنسبة لبلادنا الحقبة العلمية منذ يعني الان في قرن ونصف او قرنين يعني ها لو حسبناها بهذه بتثبيت القوى الاستكبار في العالم في الغرب الذين مكنوا لهؤلاء البيادق وهؤلاء العسكر وهؤلاء الحكام سواء سميناه مدنيا او عسكريا المهم انه حاكم خارج عن الشرع سواء كان عسكريا او يعني صفه عسكري يعني حتى لا افهم فاهم صفه عسكري ليس ما ليست هي مزم في حد ذاتها وليست مسألة سأطبق الحكم بما أنزل الله وأنني سأحول هذا الجيش إلى جيش الإسلام ما المانع يعني ما داخل لكسطري بمعنى أن يطبق إذن القضية قضية هو الحكم ما أنزل الله والحكم غير ما أنزل الله هذه هي المسألة مسألة عسكري مدني هذه مصطلحات حديثة لأن غالب العسكر في ايامنا هذا بسبقه للقوانين الوضعيه انهم مش... آه... لا آه... اعداء الحريه بالمفهوم حتى الغربي فاذا آه... هذا هذه مسألة يعني نحن يعني يطبق علينا يعني نقع في آه... في حالتين نحن يطبق علينا قانون آه... مستورد آه... بغير مانز ما الله وحكام مستبدون حتى بمقاييس الغربيه لا يصلحون لو يصلح انت عارف هؤلاء لا يصلحون لدنيا ولا دين ولا يصلحون في الإسلام ولا في غير الإسلام فهذا هو الذي نعم أنا كنت أتكلم عن هناك بعض الأطراف التي ساهمت في وعد هذه الشعلة أو وعد هذه الثورة أو سرقة هذه الثورة نعم أتمنى أن الشعلة لا تزال بقية لأن تخبط حتى في الصورات الكبرى لم يكن الأمر هكذا الأحيانا تخمد وتخمد بقوة وبقمع شديد ولكن نتيجة العزيمة القوية عند الناس فإن الأمر يتجدد والشعلة تشتعل مرة أخرى يعني هذا القئيب بعض الشيوخ وليوم الصباح الذين كانوا في العباسية وكانوا شاركونا في الميدان من الإخوة الفضلاء يعني كان طبعا الصورة سودوية يعني. ولكن في بصيص أمل أيضا إذا استمر الناس هذه الضريبة لابد من الناس. الأمة تتجرع داما المسألة ليست بهذه السهولة عزكر لديه كل هذه القوة ولديه جيوش جرارة من المساندين له وشعب تائه حائر فاذا يعني يصدق الاكاذيب والترهات والشائعات وشعب يحيك عندما بعض افراد افراد من هذا الشعب العوام انا بحكي على العوام افراد من هذا الشعب يحيك كانك ان هؤلاء اعداء الدين اصلا واعداء الشريعه يحيك هكذا لان الناس بتتكلم يقول له مثلا من الذين في العباسيه قال لك سو هؤلاء انصار ابو اسماعيل وكان ابو اسماعيل هذا مثلا هوتش تونج او واحد صليبي نصراني او أو هؤلاء جماعة من مستباح الدم مثلا كانوا حلال يعني أن يقتلوا تخيل وصلوا الناس أن طيب الناس يقتلوا في العرب سأقول لك من الذي أخرجهم؟ يبا إذن الذي أخرجهم هو الذي قتلهم يعني هذا, يعني هذا هو الذي أشعوه ومن ساهم في هذه الأطراف التي أتكلم عنها؟ الطرف الأول هو هذا العسكر طبعا هو الفاعل الأساسي والمدبر لا يوجد يعني هذا هو العسكر وراء هو صاحب المصلحة وهو الفاعل وليس شريكا في الجريمة ولا شريكا في المجزرة هو الفاعل يعني عندما نقول حسن مبارك يبقى إذن تنطاوي تنطاوي حسن مبارك لا نفس النظام هو الذي يرتكب المجازر واحدة هو هو والأدلة واضحة يعني لا تحتاج إلى المسائل السهلة ومفهومة هم وراء كل هذه العقبات الموجودة وعدم تسليم السلطة حتى لمن يعني يقولون نحن أعداء الشريعة حتى الذين هم أعداء الشريعة هم لا يريدون تسليمها لهم يعني فالعملية عند العسكر المتحكمون المجلس العسكري هذا حياء أو موت هذا حياء أو موت بالنسبة لهم ولذلك أنهم لن يسلموا لازم لن يسلموا بسهولة إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى تأتيهم صاعقة من عند الله سبحانه وتعالى تدمرهم ولا, ولا تبقي ولا تزر أو يأتيهم الموت من حيث لا يحتسبون مسائل أخرى ولكن الله سبحانه من سنة الله في خلق أنه التدافع لابد من التدافع يعني ليست الأمور سهلة ناس في بيوتها تعصي الله سبحانه وتعالى ولا تريد ان تضحي ولا تريد ان تأمر معروف ولا تنهى مكر ولا تشارك حتى في تكسير سواد هؤلاء المساكين الذين لا يملكون أسلحة ولا غيره طوب حجارة فقط يقاتلون بها فحتى الناس يعني لا تريد أن تشارك هؤلاء إذن نصر الله لا يتنزل على هؤلاء وما يظلم ربك احد لا يتنزل على امه بهذا منقسمه متشرذم بهذا التشرذم ها فلا بد من تطهير المجتمع في مصر انا بحكي عن يحتاج إلى تطهير تطهير تطهير في البنيه الاعتقاديه البنيه الاعتقاديه فاسده الولاء والبراء ضايع عند الناس بالإضافة بالاضافه الى تطهير في ادمغه الناس واعاده تشكيل بناءهم الوعي الوعي عندهم فاسد تربع على الفساد وعلى رؤى وخرافات وخزعبلات عدد الذين في مصر فقط الطرق الصوفية لما عندك عندك صوفيه طرق فيها حوالي 8 مليون لوحدها يعني ناس خزعبلات تؤيد الجيش وتعبد الناس في الحجاره وال والطواف حتى الذين بالتوحيد هؤلاء وهم الطرف الثاني ها شيوخ انا ادعك انا ساستبعد الصوفيه مشايخ الصوفيه رغم كثرتهم لانهم مفضوحون فهو يعني عندما اقول العسكر مثلا او النظام الحالي يبقى اذا معاهم الصوفيه يعني مجموعه اللي هم مشايخ الصوفيه اللي هي المتصدرين للاعلام النقطه الثانيه الاهم الذين يصورون الناس فعلا ويخدرون الناس فعلا ويحركون الناس فعلا انقاده الاخوان هذه الجماعه من اخطر الجماعات التي علمنت الاسلام وتلاعبت بالاسلام وتجارت بالاسلام جماعه الاخوان المسلمين جماعه المسلمين هي التي وقدت الثوره في مهدها وهي التي رضيت بهذه الصفقه الخسيسه التي باعت دينها البقيه يعني من الدين حتى ومن اي او باعت الدماء التي دماء اتباع وراضيت بما يسمى المحاصصه او الحصة التي أخذتها من العسكر في مقابل ان هي ان الاستفتاء على ما يسمى الدستور اولا او المبادئ الدستوريه والتعديلات الدستورية وضحكوا على الناس حتى بهذا المفهوم كان الشباب العلماني العادي يوم ستة إبريل والثوريين وغيره رغم أنهم يعني الناس هؤلاء لا علاقة لهم من ناحية الدينية انسى من ناحية الدين لكنهم بصراحة أفهم من هؤلاء وأفضل منهم بصراحة في فهم الواقع رغم, رغم قلتهم ورغم علو صوتهم ورغم أنهم انت تتقين تقول إليه ليت أحد هؤلاء الشباب بهذه الجرأة يكون هذا في سبيل الله يعني أنت لو يكون في سبيل الله هؤلاء الشباب عندهم من الشجاع لأنهم الذين في البداية هم حركوا الصورة لأنهم الذين كانوا يسرون شباب كفاية وستة إبريل وغيرهم بصراحة لو, لو, لو أن هؤلاء الشباب كنت الوحيد عندما يراهم بهذه القوة والجرأة أقول سبحان الله يعني أنت يا شيخ أنت قرأت سير الصالحين وأنت قرأت هؤلاء العلماء وقرأت الصحابة وقوتهم وعندك هذا المخزون الشرعي وحاجه هذه البينات الوضحات في الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وآيات الجهاد وكل ذلك ترضى بالدنية وترضى مثل النساء لأننا عفوا والله الواحد لا يصدم النساء ده النساء كانوا أرجل منهم النساء ارجل من, الـ من, الـ من النساء من الرجال هؤلاء او شبه والله ارجل من الشيوخ هؤلاء انا اقصد الشيوخ الذين رضوا بهذه الدنيا والجلوس في البيوت ويخوفوا اتبعهم بعدم الخروج والتحريم التظاهرات في الأول يعني اذا لا لا لا الناس دي تعبت والواحد إنسان ينصف حتى لو كان الذي يفعل ذلك كافرا الذي ضد الظلم كافرا إنسان لا, ما لا يشكر الناس لا يشكر الله سبحانه يشكروا على صنيعه الجيد وأننا نتمنى أن ندعوهم إلى الإسلام هؤلاء الشباب لو وجدوا أهل حق يقومون وينتصرون للحق ويموتون واستشهدون في سبيل هذا الحق فعلاً لا أصروا في هؤلاء الشباب وغيروا لماذا لاجأ هؤلاء إلى ما يسمى الأناركية يعني الفوضوية والذين لجأوا إلى السورية الاشتراكية أو الماركسية والذين لجأوا إلى 6 إبريل وإلى هذه الأشياء التي يعني الأفكار لأنه شاعروا ان لا يوجد مشايخ الإسلام لا يلبون عندهم هذه القوة والطموح وهؤلاء شباب حماس وقوة لديهم من الحماس والجرأة لماذا لا يوصف لا يوظف في سبيلها عندما يدخل المسجد بيخدروه الشيخ امير المخبرين يقول لأتباعه آه نعم هنتعلم العلوم وإحفظ المتون وأحفظ بعض الحاجات يا أخي قلنا لك جيد ما شاء الله أحفظه المتون نحن الحمد لله نحن بنحفظ أيضا لكن أهم شيء أنكم قسمتم الدين عضين جزأتم الدين وأضعفتم قوة الإسلام بحيث الإسلام كان عبارة عن حشو في المسجد هدي ظاهر الظاهر وخارج المسجد دعى لقيصر مال قيصر هذا هو اللي مارسوا ياسر برهامي ومارسه كل هؤلاء قاده السلفيه المجلسيه والسلفيه المنزليه والسلفيه أنا أنا هي والله يا جماعه ما احد الناس بتلومني وجاتني رسائل من بعض المحبين لهم ولكن مسكين انا أشفق عليهم يقول لي أنت بتشبههم في خطبة حتى خطبة الجمعة عندما قلت هذه سفهية سفهية بالهاء وليس باللام سفهية مجلسية هذه سفهية من السفه يعني خفة العقل من السوب الخفيف هذا يعني سفخة العقل ولا تؤتوا سفاء أموالكم فلا تؤتوا سفاء أموالكم فبلك لا تؤتوهم ديناكم لا تؤتوهم عقولكم لا تؤتوهم حرياتكم ولا إراداتكم لأنهم يبيعونها بالمقايضة مع النظام إديهم صفقة العسكر يقول لهم خليكوا مع ابو الفتوح راحوا مع ابو الفتوح لا لا اليوم في مليونية شاركوا او لا تشاركوا لا, لا تظنوا ان هؤلاء إن امراء المخبرين هؤلاء لا تظنوا ان هؤلاء مثلا يتصرفون من, من عندياتهم هم اذا شاركوا في مثلا في تظاهرة او في مليونية اعرف انهم اخذوا الاذن من المجلس العسكري إذا لم يشاركوا هم بإذن المجلس, المجلس العسكري رغم أنهم يقولون ومشايخنا اتصلوا ببعضهم البعض يا جماعة, جماعة شيوخ تربوا على القعود وعلى الخنوع وكيف للإنسان عندما إذا تربى على الهوان والزل سيقود أمة. لا ما ينفع الذي يقود الأمة لابد أن يكون في تربى تربية, تربية عز وليس تربية خساسة الذي يتربى على الخسيس يظل خسيسا. وحتى وإن رفع خسيسته بعلم شرعي او رفع خسيسته بحفظ القرآن الكريم سيظل خسيسا لأنه رضي بهذه الخساسة الذي يرفع الخسة والنذالة والحقارة والوضاعة في المجتمعية حتى والحسية هو الإسلام وحده هو هذا الذي يرفعه أما غير ذلك فستظل خسيسا وضيعا وعبد عبيد العبابيت فإذن الطرف هم قادة الإخوان قادة السلفية السفاهية هذه برهامي عبد المقصود على فكرة هناك أسماء أخرى كثيرة ده عدد كبير جداً عندك المراكبي عبد, الدكتور عبد الأنصار السنة هؤلاء، عندك أيضاً من هؤلاء غير أحمد فريد أحمد فريد اللي هو اللي يقول لك هادي بيألف الترقاء كان موجود أحمد فريد الشيخ أحمد فريد كان موجود هذا الأسبوع منذ أيام عندما أعلنت السلفية مجلس مسمى السلفية هذه وكان جالس في الإعلان انهم تأييدهم بالأصوات يعني كان جالس على المنصة مؤيد لمسألة الاختيار عبد المنعب أبو فتوح تخيل جماعة شرعية تعلم أن الله يقول هكذا ومن لم يحكم بما ظرفوا لكم الكافرون جماعة تعلم ان واحد يقول انا لن أحكم بالشريعة وهم يعلمون خطورة هذه المسألة ويعلمون أن المسألة يعني في غاية خطورة ان إنسان يقول لك هذا يعني هو تخيل إنسان ما علم في علم الجريمة التر... بيقصد يعني تربص وترصد وتبييت واحد بيبيت النية النيه ببيت النيه لن يطبق الشريعه و... ويقول لك انا لن اطبق الراجل بيقول لن اطبق الشريعه ورغم ذلك ورغم ذلك فإنه ماذا يقول, ماذا يقول نحن نختار هذا العلماني الذي لن يطبق الشريعه طب يا رجل لو أنكم قلتم مثلا هذا فرض علينا ونحن لا نستطيع نبوح حيموتونا حيقتلونا يعني ها حتى يتجد لكم العوام او بعض الناس حزرا لكن ده أنتم متأمرون على بتبيتون يعني الناس وصل لمسألة الرضا, الرضا الرضا يعني ليست القضية قضية الرضا الناس وضع فيه شرطين الآن من خطورة في مسألة تكفير الرضا والإرادة يعني يريدون أن يتحكموا إلى الطغوط يعني احنا نحن نجادل الذي أذهب للمحكام وقوله أصله لا يريد لكن مسألة أخرى أنها بيطالبهم بحق لكن هؤلاء يريدون يعني إرادة الإرادة عندهم الرضا بالذي يحكم بغير ما أنظر الله صرحوا به طب قديما قلنا أنتم خايفين طب الآن وعملين إيه تنظيم شرعي اسمه الهيئه اللي اسمه ايه هيئه يا جماعه اسمع هيئه مجلس الشوره كلهم مثل كناهم يشاركون كلهم في المجالس يعني. كلهم يعبدوا الكرسي الان هؤلاء جميعا مجموعات سواء في الاسكندريه او القاهره ولكنهم كلهم على مستوى الجمهوريه الآن هذه تنظيم اسمه تنظيم السفهيه هؤلاء مشايخ مجلس الشوره الاصلاح بيقول لك يسمونه باسم الاصلاح اصلاح انت عارف ان عندنا والتهذيب في السجون اصلاح الكباري إصلاح المجاري اصلاح عارف مش عارف الطرقات مشايخ هؤلاء الذين بي... يصلحون يصلحون هذا هو الافساد في في حد ذاته ورغم ذلك لا يزالون يتحكمون للاسف الشديد في كثير من ابناء الشعب وزال بعض الشباب كثير من الشباب لاش كثير من الشباب يحسن الظن بهم نعم مجلس حقوق والاصلاح ها حقوق الاصلاح كانها مصلحه حكوميه ها يعني يعني حقيات مثل تنظيم منظمات ما يسمى المجتمع المدني منظمه لحقوق الانسان هكذا يعني لما في اللفظ لكن المشكله المصيبه في التصريحات التي يصرحون بها فاذا هم طرف اساسي في واد الثوره وتخدير الشعب والزج بالشعب حتى في مسألة مساله ما يسمى العرف القانون الواضعي والمسائل هذه لما خضروا الناس في مسألة الايش الماده الثانيه والدستور اولا ام لا اقول لا الدستور ليس اولا لكن نعدل المواد الدستوريه هذه ضحك عليهم العسكر وصوت وسن لهم اللي هي الماده 28 وهؤلاء العلمانيون رغم فجرهم واجرامهم ضد الإسلام بصراحه رغم ذلك صرخوا فيهم هذه جريمة يا جماعة المادة 28 أطعت صلاحيات هذه ألوهية تأليه المجلس العسكري تأليه اللجنة التي تشرف بعد ذلك على الانتخابات تأليه اختيار هذه سيزورون لكم بإرادتكم باسم الدستور باسم الدستور هذه هي التي قال عنها السادات الديمقراطية لها أنياب هذه أنياب الديمقراطية يسن لك قوانين ويطالبك أن تلت أن يصوت والناس لما صوتت في الدستور وخرجوا الملايين البشر لما يخرج جوشك 40 مليون يصوتوا على هذا عندما معظم هؤلاء يصوتون يعني 80% صوتوا معناها أنك تأتي بطريقة غير مباشرة أن العسكر هذا هو صالح يقودنا يعني كان المفروض قادة العسكر هؤلاء يجلسوا مع حسن بار كان هؤلاء المفروض في السجن وليس في خرج تجعلهم توسد إليهم الأمر من الذي وسد إليهم الأمر قادة الإخوان الذين الآن خائفون من ربما يتلعب بهم مع اللجنة العليا للانتخابات وأيضا القادة السلفية الذين يصيرون عارف نظام يعيشون حزو القزة بالقزة هم ظل الإخوان يعني, يعني لا تشابه هؤلاء علينا تخيل من لا تعرف تفرق بين إخواني وسلف الآن يعني كلهم في المجالس عباد كلهم يشتركون وكلهم يتزلفون إلى العسكر بأنهم بل إنهم يتسابقون مع العسكر في الخفاء فيما بينهم يعني من يقدم لمجلس عسكري أكثر من يكون عميلا أصلي فيه جماعة بشرية هذه القيادات انا لا أعمم حتى لا يتهمني أنا لا أتعمم شباب السلفية ولا أنا أقصد القيادات يعني القيادات السلفية هؤلاء هم أصلا تربوا في أحضان أمن الدولة وتربوا في الأمن السياسي وهذه هي كانت التوازنات التي في عصر هذا المجرم الطاغية المخلوع حسن مبارك جعل لهم المساجد جعل لهم القنوات الفضائية في مقابل كانوا في هذه الفترة ضد الإخوان ويحرمون دخول الانتخابات وأيضا كان الهدف منهم هو تأليف الكتب والتنظرات ضد أي عمل مسلح أو جهادي في العالم وخاصة في مصر طبعا ويقصرون العالم وألفوا الكتب وعملوا هذه برعاية أمن الدولة الطرف الآخر من ضمن هذه الاطراف الأطراف المشاركة في جريمة الاعتداء على الشريعة الإسلامية بما فيها جريمة الاعتداء على هؤلاء الأبرياء وعلى هؤلاء المعتصمين وعلى كل ما حدث فيه الفترة السابقة سواء الحدثة العباسية وما قبلها من, الو... من, ال... من مشارك مع العسكر هؤلاء قادة الس... هذه الدماء هم الذين يتحملونها هم يقولون أنصار أبو اسماعيل وهؤلاء الذين شاركوا هم الذين انظر واحد من خلال عبارة عن كان عبداً لأمن الدولة ولو أحد خيادات الجماعة الإسلامية المتراجعة المخزولة هذه الذي أنا قلت من سنوات يجب أن يحجر عليهم من سنوات أيام, أيام مبادرتهم الأولى يعني ليس هذا جديد علي أمن من زمان وأنا أقول يجب الحجر على جميع هؤلاء جميعاً كارم زهدي ونجح إبراهيم وهؤلاء جميعاً كلهم والآن هذا اللي كل يوم يطلع لك بتصريح هذا عبد الماجد كل يوم يا راجل الراجل صار يعني بوق من ابواق العسكر ولا يزال بيحرض الناس يعني حتى بيحرض على ان ان القبض هؤلاء وشامة اليوم في تصريح في الصباح شامة اليوم يقول لك حتى هؤلاء شباب 6 ابريل الاشتراكيين وغذلك انظروا العسكر ماذا فعل مسحهم كسحهم هل هذه الشطاره يقول لك انصار ابو اسماعيل هم الذين يتحملون دماء هؤلاء الذين قتلوا انظر لم يقل العسكر يتحمل لم يقل البلغاريه يتحملون يحمل هؤلاء يعني اذا كل هذه العوامل عندك الاطراف الاسلاميه انا يعني الاطراف الاسلاميه التي تنتسب يعني الى الاسلام وهم قادة الإخوان قادة السلفية بجميع سقوط سقوط مدوئ تخيل عمرك شفت جريمة جماعية يا جماعة سقوط جماعي عمرنا رأينا في حياتنا تراجع جماعي يعني ممكن اتنين ثلاثة يتراجعوا لكن مشايخ بالجملة يعني المسألة كانت مشايخ انت تبحث في مصر طولا وعارضا أليس منهم رجل رشيد لكل هؤلاء جميعا لا لكان نرى اسما من الأسماء اللامعة المشهور سواء حتى بأي اسم لا يوجد كلهم صاروا عبادا للمجالس كلهم صاروا عبابادا للعسكر كل هذه المشايخ كل هذه المجايخ والشيوخ والقادة والحركات الذين كانوا يعني بعضهم مرسل العمل المسلح أو الجهادي او غير ذلك وغير السلفية والإخوان كل هؤلاء وخاصة أنا بحك عن التراجع الجماعي الإخوان متناغمون مع أنفسهم والناس يعني سلموا الراية من زمان لراية الإسلام راية الشريعة يعني جماعة أقرب إلى أنها جماعة وطنية ميكافلية هكذا بكلم على الذين كانوا يعلمون الإسلام والشريعة والهدي الظاهر ويحاربون الناس على من أجل يعني يتكلمون في عظام للعمور وأجل اللحية ويقلف لك كتابا في اللحية والتحريم المصفحة على المرأة يعني أشياء جيدة جميلة ورغم ذلك سقطوا, سقطوا في, قضية, في, في قضية قضية ليست سهلة قضية الحاكمية حاكمية الله قضية لا علاقة بالتوحيد يا جماعة بلا إلهان الله ومحمد رسول الله بتعبيد الناس لهذه الحكمية رغم سقطوا فيها بل ليس سقط بمعنى أنه سقط لأنه عاجز ليتوقع لأنه عاجز لكن القول لأنه راضي راضي أن يحكمه حاكم يصرح أنه لن يطبق الشريعة وهؤلاء هم الذين خزلوا الناس خزل الشباب خزلوا خزلوا هؤلاء الذين اعتصموا في التحرير اولا ولا خزلوهم ايضا في لما ذهبوا الى العباسيه وهناك خزلوهم حتى ان بعض الاخوه يقول اتصلوا بهم في التحرير امس المجزرة والعسكر كان يقود المجزرة او المذبحه بتدبير محكم طلبوا من قاده الاخوان يقول لهم الهتافات اللي كل مش هنمشي مش هنمشي الطريقه دي هز... مش هنمشي يعني مش هيمشوا للعباسيه ينقذوا اخوانهم الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله هؤلاء مسلمون مساكين يزبحون وأنتم ملايين مليون جالس في الميدان التحرير لا لا تتحركون من أجل مصلحة زيتية لأنهم لم يسمعوا كلامنا لأنهم لم ينتصحوا طبعا هؤلاء الجماعة الإسلامية المخزولة تقول في الميدان التحرير الجماعة المجالسية باستصريحتها والسلفية انت عارف والله أبي بن سلول أبي بن سلول الآن في كل تجمع من تجمعات عباد المجالس الآن سواء السلفية بجميع فروح الآن القيادات مجالس العباد الذين رضوا بدخول أليات الديمقراطية ورضوا بال... بال... بهذا الهوان وبايع الشريعة للشريعة باعوها أبناء بلعام أحفاد بالعام هؤلاء موجودون هم قادات البرهمة وإخوانهم هؤلاء المقصدة هؤلاء بالإضافة إلى قادة الإخوان الذين باعوا من قديم وجماعة التي لا لها اللون ولا طعم تربية أمن الدولة المترجعين من الجماعة الإسلامية ها؟ وأيضا الذين خزلوا شيخهم شيخ الدكتور عمر عبد الرحمن ويقول لك نحن سنشارك في التحرير في المليونية وسأدباعنا شارك فين يا راجل يا راجل ابناء الشيخ عمر عبد الرحمن فك الله أسرى يستصرخونكم ونقول لك ميدان في, في, في أمام السفارة الأمريكية يقول لك عندكم مئة ألف ومئتي ألف من أعضاء الجماعة الإسلامية ولدينا العودة طب يا راجل طب يعني, يعني خلوا خمس سلاف على الأقل عشر تلاف يروحوا يعتصموا أمام السفارة الأمريكية لإنقاذ الشيخ الذين تقتاتون بصيراته الذين بعتموه وتعلقون صوره ها؟ وأنكم تركتم ابناء الشيخ عمر يجلسون أبناء الشيخ دكتور الرجل المجاهد المسكين هذا ورغم ذلك تركوهم دائما هم الذين يعتصمون لوحدهم في خيمة يتيمة وهكذا خزلوهم هؤلاء يجب أن يفضحوا قادة الجماعة المجرمة المخزية اللي اسمها الجماعة هذه يفرحون الآن وكلهم شمتون باللحادة استخالب يشمتون حتى في اللحادة يا رجل هذه خصلة بنوا المنطفق ووفود التي جاءت إلى رسول الله قالوا نترك الشمتة بالعداء يعني من خصلتنا أننا لا نشمت بتشمت بإخوانك المسكين الذين قاموا يوم أن قعدت أنت الذين قاموا وانتصروا لدينهم وانتصروا حتى ضد الظلم حتى الشباب الذين من 6 أبريل وغيره حتى على الأقل يا أخي قاموا من إن إن ضد الظلم هذه, هذه الفتاة التي قامت قامت لماذا؟ أكثر من 14 مرأة أمام أسمائهم بالاعتقال بكامل ببيانة 14 طالبة أي كامل محمد حسين طالبة بكلية ال... الآن. آية محمد. طبيبة المستشفى الميداني عضو ستة إبريد آية السيد محمد عبد الدان بدوية مش عارف إيه واحدة عندها 48 سنة واحدة عندها 53 سنة حياة حسين حق تمنت يعني أمر وشرف عندها 14 سنة دي تم اعتقالها و أخلص بالها وغير باع العدد كثير أكثر من 18 امرأة وفتاء بالإضافة إلى أكثر من 300 واحد معتقل حتى الآن ها؟ يعني وكل هذا لم يحرك على الأقل قاموا رحوا يساعدوا بعمل ما يسمى المستشفى الميداني واعتقلوهم حرقوا عليهم الخيم يوم وانت قاعد جالس منتظر أن يأذن لك هذا العبد التنطاوي هذا عبد الأمريكا وعبد اليهود وعبد النصارى منتظر أنه يأذن لك منتظر أن يعطيك فتاة ويعطيك يعني يبارك لك حتى لا تحرم من عضوية البرلمان فهذا هؤلاء شركاء بيقولون تعال بفكرنا بأبي بن سلون عبد الله بن أبي بن سلون ماذا فعل قال إن محمداً صلى الله عليه وسلم إن محمدا لم يستمع إلى نصيحته واستجاب للشباب وخرج إلى خارج المدينة في غزوة هزوة أحد في السنة الثلاثة الهجم أنه رجع بثلاثماء من, من, من, من انصاره المنافقي والذين الذين تأثروا به وكاد وخذل عنه واستمع قال إن محمدا استجاب إذن لذلك كانت فرحته شديدة لما هزم المسلمون في غزوة أحد في آخر المعركة كمان أنتم تعلمون فالنتيجة أنه لم يستمع نفس القصة لم يستمع إلينا أبو إسماعيل لم يستمع إلينا أنصاره يا رجل الناس قالوا لك نحن لسنا مع أبو إسماعيل نحن خرجنا لسنا لما أبو إسماعيل داك من أبو إسماعيل يعني ما يكون شيء الا يكون الشماعه وطبعا واللي... هم يشيطنونه الان سيعتقدون رغم انني قلت لكم ان كلام الشيخ حزم و اسماعيل هذا كل حرص في الماء الرجل لن يحقق شيئا ولن يدعوه حتى لو كان صادقا ها انا لن الرجل قدم اشياء في منتهى الخطوره ورغم ذلك يوافقوا عليه قال لو اطبق الشريعه طب اذا بعد 15 سنه طب وبعد يعني قال حاجات جب ممكن السلفين هؤلاء يوافقوا عليها على أقل لهم قددوا ولكن ورغم ذلك ما وفقوش إذن مسألة, مسألة العسكر هو الذي قال لك لا توافقوا عليه لغم أننا لن نوافق وأنا أكرر مرة حتى واحد ربما يستمع إلي أو المر أنا لا أوافق على هذه العمليات كلها على بعضها وأنا قلتها من زمان والحمد لله الحمد لله استبان الحق لمن يستمع إلينا أننا أصحاب حق بفضل الله وأننا نقرأ التاريخ صح وأننا نتأسى ونلتزم بشرع الله صح ونفهم التاريخ جيدا ونفهم أن الباطل لن يسلم لك الحمد لله نفهم ذلك قبل كل هذه التجربة المريرة والهراء وقلنا لن يسلمه ولن يسلم لك الباطل أبدا إلا بعد أن يكون صاغرا وتقول لك القوة ولم نرتضي بهذه العملية طولا على الانتخابات ولا حتى لو الشعب كله انتخب وراضية بهذا كل هذه تزوير في تزوير وخداع الناس تحب الهدوء ويحب الركون فالناس راضية غير, غير ذات الشوكة اللي هي غير ذات الشوكة اللي هي إيش اللي هي للصناديق إيه الناس جلسة هكذا تختار من تشاء فطبعا الناس تحب هذه الطريقة أحسن ما يتظاهروا أحسن ما يخرجوا ويقول لك ربما أموت أفقد عيني أفقد راسي أفقد مش عارف إيه ها؟ طبعا هلأ طبعا الان انا انا متوقع من متوقع من من الاول انهم سيعتقلون الشيخ حازم اسماعيل ويقدمون له محاكمه عسكريه وسيتفننون في يعني واد هذه التجربة ان واحد في يوم الايام يعني رفع رأسه عاليا وقال طالب بحلال وحرام الراجل رغم انه كان يمشي على صفيح ساخن والذي خذل الشيخ ابو اسماعيل بصراحه يعني من ناحيه التقويم العادي لا انا قلنا خلاص احنا انا لا هذه العملية مستحيل لأن الشريع تأتي عن طريق خلاص حتى لو واحد يفهم غلط ويقول أنا كأن أنا أؤيد الشيخ حازم في هذه العملية أنا متعاطف معه فطريا لأن الرجل شعب الظلم حتى لو واحد كافر أنا متعاطف ألا وكان مظلوما هكذا ولكن فمالك الرجل بهذه الطريقة وكان معه ولكن مشكلته أنه معه كوكبة من المشايخ ومن المستشارين ومن الضعاف وحدثني من أثق فيهم من, من الذين جلسوا معهم بعدين نحكي التجارب هذه جلسوا مع هذه اللجنة التي تحيطوا به وأعرف المشيخ المؤيدين له وأتكلم مع بعضهم في التليفون وجدال بيني وبينهم في موضوعات معينة ورغم ذلك خزلوه مع أول صدمة لأنهم لم يتعودوا على الصدمات لم يتعودوا على الناس كلها في المجلس في البيوت اقصى حاجه المخبر يتصل بيه يسلم عليه شيخنا مدحت باشا يريدك مدحت باشا بيرسل هدية هديه طب ارسل لنا مصحف اديه لنا مش عارف سبحه انا جالك من العمره طب روح وما جبت لناش هديه ليه في امان الدوله هذه فقط هذه علاقاتهم هكذا فجاه يتحولوا الى بعد كده يدخلوا في موضوع وضميرهم يستيقظ ودينهم حنوا إلى الشيخ ولكن في اول صدام تخلوا عنه وتغير وانا رأيتم ماذا قال صاحب قناة الحكمة يا رجل مجرد غضب الرجل كان مستفزا ورغم ذلك لانه شاح له بيده وتكلم قال له اسكت وقام الرجل اتصل بوسائل لا مظل كأن لم يكن بينهم اي علاق ورغم ان هو المستفيد قناة الحكمة حده كان بيسمع عنها اصلا وفجأة لاها جمهور كبير بسبب قصة تعاطف هذه الجماهير مع قضيه الشيخ حازم ورجال قومه الذين خذلوه المشايخ وليس عسكر هم الذين هزموا هذه التجربة هزموا حازم ابو اسماعيل وهم الذين سيقدمونه للمحاكمه وهم الذين سيسجنونه وهم الذين سيستخدم العسكر هذه اول من خزل وحرض المجلس العسكري على حازم ابو اسماعيل كان الشيخ محمد عبد المقصود محمد عبد المقصود انا الان لا كرامه له امان هذا الرجل صار عبدا للعسكر هذا عبد للعسكر هو اول من حرض عليه في قضيه في مساله عند احداث محمد محمود وقال ان انا لن لن ابايع ولن اضم صوتي لشخص يده مسؤول عن هذه الدماء يا مصيبه انت يعني تريد ان يعتقلوه كل هذه تكتب في التحقيقات وتجمع ويقول له انت مسؤول عن محمد محمود الاحداث التي الدماء التي أريقت وانت المسؤول عن ما كل ما حصل كبش بقى كأنه يعني حسن بركة يظل منعمًا مرفهًا مرتاحًا وحازم هو سعيد هيكون هو السبب كل الكوارث التي حدثت في مصر بسبب من بسبب هذه الاطراف اذا هذه الاطراف جميعا هي التي ساهمت لأن لديها قنوات فضائية رايتم هذا الخزي والعار يا راجل رايحين السعوديه قال سعود يعني عشان الاخوه اللي بتستفز من السعود يعني ضربوهم بالجزمه ضربوا فعلا ضربوا الحكومه المصريه بالجزمه وضربوا الشعب بالجزمه واخذوا هددوه ورغم ذلك انظر الكتتني يا راجل بينحني كانه يكاد يركع للمسؤولين هناك ويركع الناس راح وشفت ان زرايتهم البلعام الاخر حسان كيف بيجالس الناس بتموت في الميدان وتقتل في الميدان ورجروا رحل السعودية لكي يستردوها ويستردوا السعود على قضية يعني لا ت... يعني حتى لو كان هذا الشخص ارتكب ام لم يرتكب ما كان يعني التكبير والتطخيم هذا الكبير منذ متى السعود هم يعني يغضبون طب لماذا لم يغضبوا عندما سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسيه الى رسول الله وشتم رسول الله على يد البابا البابا بنديكتوس الم يجشم قال عن الرسول انه انه مصدر العنف انا المقال ارجعه للمقال الذي كتبتها قديما اي الفريقين احق بالعقل يا بنديكتوس قديما هذا احمان الذي لما زاره زار البابا الملك عبد هذا زار البابا اعطاله السيف مرصع بالهدايا والتحف كانه بكل ازيد يا بابا زاد شيء اشتم براحتك الآن لأن الواحد مصري أو الشباب قاموا واعترضوا واعتصموا وراحوا يتزلفون إليهم هؤلاء المشايخ أصحاب هذه القنوات هم الذين يخدرونا عوامل المسلمين يا رجل الشيطان هو الناس الموجودة في العباسية وجعلهم كنم عملاء جيين هؤلاء يجب وفرحرين ويحيا العسكر لأنه انتصر على هذه الشرزمة تخيلوا وصفوهم بالشرزمة ووصفوهم بأنهم يعني مأجورون وأنهم عملاء ويريدون الخطوط الحمراء اللي هي الوزارة الدفاع وكأن وزارة الدفاع كما قلت أمس في خطوة الجمعة كانها شيء مقدس كأنها الكعبة ممنوع تقف تعتصم أمامها ممنوع أنه يشمع هذا العسكر هذا الجيش ممكن نحكي عنه فيما بعد إذن الشركاء الذين الجريمة هذه مشايخ هم الذين تسببوا في هذه الدماء هم الذين ضللوا الشعوب هم الذين كذبوا على شعبهم هم الذين كذبوا على كل هذا هذه الجريمة إعلام من أخبص خلق الله الإعلام سواء إعلام الحكومي المضلل الذي يا رجل في يوم المجزرة يوم الأربعة في الصباح يوم الأربعة في المجزرة لما المجزرة بدأت دخيلة الفلسولين المصري كان يقدم في نفس اليوم كان يقدم في نفس الوقت الناس تموت وتقتل يقدم فيه في نفس الوقت اللي هو طبيخ اليوم يتكلم عن الطبيخ والفوائد مش عارف ايه وحاجاتها مثل هذا يتكلم مرة اخرى كان يتكلم عن حفلة عمين حفلة من الأوبرا حفلة, حفلة زي الأوبرا كده وموسيقى ومش عارف واشياء والعالم بتموت هذا الإعلام هذا الاسف الشديد ان الجماهير ايضا لم تقسم نفسها جيدا لماذا؟ لان لا يوجد قيادات بالمعنى مسؤولة يعني انت عندك وانت لما يكون فيه مثل هذه السهرات لابد تختار ايضا العناصر الضعيفة العناصر الضعيفة يعني لا اقصد ضعيفة هي قوية بالجيش وغيره لكن لا تأتي عليها مثلا عندك رئيس المحكمه الدستوريه ده هذا المجرم هذا ده رئيس المحكمه الدستوريه انتم تعلمون ان رئيس المحكمه الدستوريه هذا اللي هو رئيس اللجنه العليا. هذا هو اللي عينه حسن مبارك هذا هو صاحب التزوير وكل الناس عارفه والدان عبد المعز هذا المستشار بنجر اي حد كل هذه يا جماعه المحكمه دي هذه الذي اخترعها اخترعوها ايام السلطه اخترعتها ايام كانت اسمها المحكمة العليا أيام عبد الناصر ثم حولوها بعد ذلك أيام السادات إلى المحكمة الدستورية الهدف منها هو القضاء على أن لو حصل أي شيء في الساحة سن قوانين وأن مجلس الشعب مثلا حصل أنه اختير ناس بغالبية أي شيء سن قوانين ضد إرادة الحاكم في هذه الحالة المحكمة الدستورية تدخل صالح الحاكم هذا هو اختيار هؤلاء ليس بالمعنى قضاء هؤلاء مخبري أمن دولة يعني مخبرين تبع الدولة ولا لها أي وظيفة هذه المحكمة السورية أنها فقط لحماية النظام وليست لها علاقة المفروض أصلا حتى بالقانون الوضع تلغى ولكن دائما الدول هزي تضع هذه المحكمة لماذا؟ لأن هذه المحكمة تكون ضد إرادة الناس ها ودي اراده شعبي بالغلبيه صوتت على قانون مش انتوا بتقعدوا ديمقراطيه شاء صوتك تروح ترجع لي تسع قضاء ولا 10 قضاء ولا 20 قاضي ها يحكموا لك في مصير امه ولجنه من من كم واحد من العملاء طيب هؤلاء مش لهم هؤلاء لهم مكان بيروحوا فيه طيب لما يطلع لك 10 و20 يروح يحصروهم ويقبضوا عليهم ويحاكموهم في الميدين العامة يجرسوهم يأخذوهم كده انت ما تقدرش تحاصر هؤلاء طب وسائل الاعلام المجرم اللي اسمه توفيق عكاشه هذا الاراجوز الحقير اللي بيعمل بيحق... يصور الناس طب هذا يعني ليه اسبطته يعني اعمل الجيش اللي بي بيساعده والامن والعامل للو... لكل هؤلاء ولكن هل يستطيع لو... ما حد يستطيع يروح المدينه الاعلاميه او يروح هذه الاماكن عن بكره ابيها هل ده ملوش بيت يعني تروح تحاصروه تخلوه يقلق ي... لان الكل لا احنا نروح لاقوى ما هو الاقوى انت لا تستطيع ما تقول لك بالهجوم الجيش غيروا الموضوع والناس عندها عاطفه وخوف من الجيش او احترام مزور للمؤسسات العسكريه فايه يقلبوا لك الموضوع وقالوا ان ده اعتداء على الجيش صوروا ان في زحف معناه يعني احتلال لوزاره الدفاع لكن انت لو نطت حصرت من هؤلاء اعين النظام أع... الاعلام لسان النظام القانونيين هؤلاء الذين يدافعون عن نظام السياسيين لهم بيود لهم أماكن عنوين رؤى حصرهم يا أخي حصرهم وقبضوا عليهم رؤى كلهم هؤلاء يجب أن يحاكموا أنا لا أحرض على قتل وعلى على أي شيء حتى لا يترجم أحد ويروحوا يعمل لنا قصة ومشكلة أنا أتكلم حصار جماهيري يعني حكموهم محاكمات شعبية عامة أو يجرسوهم يفضحوهم. هم يقلقوا له حياتهم ما يشعر اطباء النظام ان في ان حياتهم في خطر وانهم مهددون من هذه الجماهير وان الالاف بتحاصرهم وليست القضاء اشرح لي انا بحتج عند طب تنطوم لان تستطيع ان تصل بسهوله بسبب التفرق معلوا لكن لما تروح تحاصر واحد مجرم وتحاصرو وهم كلهم ايضا مؤيدين وهو ليس بهذه القوه حتى لو راح على الأقل الذي سيأتي بعده خايف وكمال من الذي يرضى يكون شاهد زور أو قاضي زور أو يرجو لسان زور او كده. يخاف من الجماهير أيضا لأن النظام لم يستطع أن يحميه حتى حتى لو حماه إلى ماته سيظل مطاردا خايف هو لأنه كيف يدخل بيته سيضطر يغير عنوان دائما يشعر بالقلق مش الجماهير والناس هالي دائما في قلق يعني الناس تشعر تشعر الغضب هنا الناس توظف نفسها وتفكر ويحصل تطوير في الثوره مش قصه ان انا رايحين كارنفال احنا كنا زي مثل كلك رايح من 12 ل 6 بمظاهره هايت بارك احنا هنا اقول لك لماذا تظاهروا في العباسيه ولم يتظاهروا في التحرير ارجعوا الى التحرير يعني هم كانوا في التحرير كنتوا انتم راضين عنهم اصلا هم في التحرير ضربوا قبل ذلك وضربوا في موقع الجامل وضربوا في محمد محمود وضربوا في كل هذه وأنتم أيضا تتهمونهم بتعطيل الحياة في التحرير كلك أنهم يعطلوا حياة الناس في العباسي طب وهو اللي في التحرير والشارع المجاورة هذه ليشوا ناسا ليست لهم مصالح ها؟ وبعدين إيش يعني هم فكر بمصالح فردية من أجل ما مصير أمة طب أنتم ميتين ميتين يا رجل أنتم ميتين حتى يعني ناس الشعب حصلوا غسيل مخ قناه الجزيره مباشر جايبه ناس في الشارع من الشارع في ميدان رمسيس بوسط البلد جايبه الناس بيسالوهم لم أجد شخصا واحدا يتكلم جيدا عن المعتصمين سواء في التحرير او في او في العباسيه وكل قا هم انصار اسماعيل يعني دمهم بنصر الإسماعيل يعمل يقتلوا ولا عادي ما يرجعوا إلا خرجهم يروح يتهجموا على الناس ده عوام الناس عوام ناس من جميع الطبقات عام عشوائي هكذا ها؟ وما في واحد عددهم كبير يعني هو يقابل أي حد يتكلم وكلهم يتكلم يدافع عن العسكر واللي يتكلم لك عايزين ناكل عايزين نعيش ناس أسلام نفسهم منقطع وهؤلاء هم السبب في فشل أي ثورة وإن خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولذلك أكت... تجد المعظم المعتصمين دول حتى الذي تختلف فيها قضية هم أشرف من كل هؤلاء الذين من... تم التغطية معهم وتكلمون شعب يا رجل ولا همه وإنت مريض وعندك الوباء الكابدي واللي عنده سرطان وأكثر من عشر ملايين ب... ب... ب... ب... بالأمراض والمصائب وعند فاقير اللحمة لا, اللحم لا تستطيعون تأكلها إلا كل سنة أشهر بكيلو بالعافية ورغم الجوع عمالي أيدلي العسكر وعمل يقول لك لا احنا ضد خلينا ناكل تاكل ايا رجلت بتاكل الحنظر وتاكل المر كيف تاكل هؤلاء الشباب في خير الشباب كلهم عظمهم في كلية الطب والهندسة وكلهم من الابناء يعني ميسور الحال حتى الذين في المعتصمة يعني يقول لك انا مالي انا لي مستقبلي مال يذهب هؤلاء الشعب إلى الجحيم ممكن كانوا الناس فكروا هكذا وهم الذين يقتلون وهم الذين يقومون والأمم لا تقام إلا على هؤلاء على فكرة على هؤلاء الأبطال هؤلاء الشباب هؤلاء هنا الأمم لا تقام إلا أما الرعاع الهمج الرعاع وهذا لبعض البشر المؤلاء هي ضحيه الاعلام وغسيل المخ والجهل ومشايخ الضلال ايضا الذين لان طب الشيخ محمد حسان لا تخرجوا الشيخ محمد حسان يده في يد العسكر الشيخ محمد حسان يلحس بيلحس طنطاوي محمد حسان والشيخ يعقوب والشيخ اسمه ايش برهامي والغلام الجديد اللي في, الـ في الـ في هذا الإعلام جديدا كل يوم ينزوا على الإعلام اسمه بكار هذا الغلام هذا الذي قال عنه الدكتور طريق روايبضة سفيه يتكلم في حق العامة يعني روايبضة يتكلمون في أمور المسلمين فهم الذين يضللون الناس وإذا العملية هذه جريمة الأركان جريمة مشترك فيها الفاعل الأصلى شركاء العسكر هم قادة السلفية وقادة الإخوان وقادة الجماعة الإسلامية وإعلام مجرم مضلل وقيد شعب تائح كل هؤلاء شركاء في هذه على الإطار عليكم الله طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في صوت اخوان انا اخو اسمعوني بارك الله فيكم يا مكرمه يا اخوه طيب جزاك الله خير شيخنا الحبيب و الله العظيم ان يجعل ما قلت في ميزان حسناتك وسبحان الله القلب يعني تفطر وما يحصل في مصر صور وعادي الدماء التي تراق ان الله ان يتقبلها في شذا و ان شاء الله يجعل دورعها شجره الاسلام وتمكين الله سبحانه وتعالى شيخنا الحبيب لعل اخر سؤال عن مصر يكون و بودنا تعلق على الامر كما طلب احد الاخوه منا وهو تهديد اهالي مدينه السويس في مصر بعد اعتقال الشيخ حرز سلامه حفظه الله فاخرج اهل السويس بالتهديد فما هي المؤشرات والدلائل التي تتبع هذا الامر وهذا الفعل الذي قام به وهالي مدينة سويس بعد اعتقال الشيخ حافظ سلامة وهل هذا الامر له مدلول على قوة الشعب وتمكنه من التغلب على المجلد العسكري ام لا؟ وضح السؤال شيخنا الشيخان اخوة في صوت يا سينان نعم لكن ما يكشيخ الله بارك الله فيك يا شيخ عجل عدة بارك فيك حاول تصلح الميكروفون أو اللقط عندك لأنه بيقطع فأحيانا أسمعك بصعوبة بارك الله فيك طب صوتي مسموع يعني واضح أجازكم طيب النس بالشعب انا قلنا انا كنت اتكلم سبب فشل الاعتصام في ميدان التحرير في ميدان العباسيه سبب فشل اصلا الثوره بالمعنى الفشل اللي اتمنى إنها في المستقبل تنجح ان شاء الله لكن الفشل الحالي يعني لماذا لم تحقق هدفها بالمعنى لكن سبب القضية قضية ان ان الجيش ليس معناه القوي بالمعنى هو قوي فعلا عنده القوه الماديه ولكن الشعب اقوى منه من ناحيه الكثره والعدد والضخامه يعني ولكن لأنهم متحدون في السويس مثلا ما ي... لو عرف انا اتمنى يعني اتمنى مع ان أسأل الله ان يحفظ هذا الرجل انا سجنت مع شيخ حفظ السلامه اعرفه ورجل يعني في منتهى البلاء والصبر والواحد كنا لسه تلاميذ صغار وهو يعني ده ما شاء الله عنده 90 سنه يعني الواحد كان معاه في سنة 81 كان بالنسبة لي اعتبر حاجة احنا اطفال بالنسبة لي والشيخ حفظ السلامة ربنا سبحانه بارك في عمره وفي صحته اتمنى ان احد منهم يقتله ويموت شاهد ان شاء الله اتمنى ذلك لاني لا احبه لكن اتمنى لاني لا تتخيلوا حب الناس في مدينة سويس ومش لسه في السويس فقط على فكره على مستوى مصر كلها اتمنى ان هم يرتكبوا هذه الحماقة اولا مساله اعتقال الشيخ هم حاولوا طبعا اللواء بدين هو حكم بذلك اللواء المجرم اسمه رئيس الشرطه العسكرية هذا حاول طبعا استغ يعني يعني خدع الشيخ في موضوع في, في مسجد النور في العباسيه وهذا على فكره المسجد هذا سبحان الله كنت اصلي فيه في أيام ما كان الشيخ لسه عمله عبارة عن منشآت عبارة عن خرصانات كنا نصلي فيه والحديد والأسياخ والأسمنتو كان لازال وهذي شاركنا فيه أيام الثورة كان ضد السادات والمسيرة الخضراء هو الشيخ عبد السلام ونفسه هذا المسجد كنا نصلي فيه قبل واحد وزمنين قبل لما اعتقلوا الشيخ عبد الحميد كشك ورحمة الله عليه وقتقروا بعد مشاكل وكنا نصلي فيه من أجل الانتفاضة وصورة ضد السادات فكنا نصلي في ضربونا بالقنابل المسيلة للدموع ونحن كان في صلاة الجمعة يوميها وظلوا يضربوا وحصروا المسجد الأمن في ذلك الوقت حاصر الأمن وأحد الإخوة في ذلك الوقت قال يا جماعة حاولوا الإخوة فيه كردون محاصل لكن في باب مفتوح الآن سيضيقون علينا المخرج الوحيد نخرج من هذا الباب إلى أن يوصلك عند طريق جمعة عن شمس أو من ناحية الدمرداش للإخوة الذين يعرفون القاهرة جيدا يعرفوا هذا ففي هذه الحالة خرجنا وكان ما كان عندنا خبرة طبعا في القناة بالمسائلية وكنا نضع القمصان او التي نلبسها على وجوهنا وكنا بعد أحد الاطباء قال لك لا تدعك عينك ولا تضعها يعني حتى لا تحترق وتشعر بالالم وفي نفس هذا مسجد النور عندما كان في ذلك الوقت كان الشيخ حفص رحمه الله هو صاحب جماعه كان عنده عنده ما اللي هو جمعيه الهدايه وطبعا امموه اخذوا منه بعد ذلك هذا الرجل بطل بطل مجاهد يعني نحسبه يعني من من من خيره قاده هذا الزمان بصراحه رجل قائد شعبي بالمعنى الشعبي لا ياخذ لنفسه شيئا هو الذي يقدم والناس تثق فيه فاز تخيل الناس بتعشقه حتى الجنائيين حتى الفساق في السويس ممكن يموتوا من اجله وسبب نجاح الثوره بفضل الله في مصف في التحرير السويس لأن المجزرة كلها كانت في السويس والناس ما أخذتش بلا التحدي كله كان في السويس وبعدين الناس بتقول لك السورة أصلاح سلمية والناس قلوا من قال لكم أن السورة كانت سلمية يا جماعة صدقوني لولا هذه المديرات الأمن التي أبيدت وأزيلت والناس هجموها لقول لك بلطاجية هجموا بلطاجية إيش يا عم إش يعب الناس قاموا ضد هؤلاء فالأمن الشرطة لما وجدت أن في كل محافظة مراكز الشرطة اللي تم الاعتداء عليها والهجوم واحتلالها فاضطروا أن يتزروا أمر بتخليط هذه الأماكن وانسحبوا جميعاً انسحبوا ليست قصة تكتيك كلك الشرطة سحبت لا لأنهم خلاص سقطوا لا يوجد النظام الأمني صدقوني لو الشرطة زلت والأمن زل فيه في ذلك في عام 2011 في العام الماضي اللي هو 1432 هجريه لو ظل هذا الشرطه كانت قائمه ما كانت نجحت الثوره حتى لو الملايين هذه ظلت موجوده لكن الذي اذل الشرطه وجعلها وزات نخليه وانسحبت البلد خلاص لا بد تسقط الجيش ماذا سيفعل سيتدخل. لما تدخل الجيش ماذا فعل؟ حاول الجيش شريك في موقعة الجمل هو الذي كان ي... ي... ي... ي... فتح لهم المجال من جمعة الدول العربية وغيره عمال الجيش شايف والعسكر شايف ولكن لما وجدوا واحد مثل الضابط شومان وبعض أكثر من 30 ضابطا والناس التململ الناس طرى الدماء تخيلوا لو الدماء أسيلت أكثر عن طريق الجيش او لو تدخل الحرس الجمهوري صدقني كان, كان تنطاوي وتسعة عشر هؤلاء تم الاعتقالهم وتم محاكمتهم عسكريا او أعدموا عن طريق الضباط اللي هو صغار الرتب كان يعزس انقلاب واللي منقلبون هؤلاء كانت الجميل حملتهم على الأكتاب لو حدث إنهم خافوا فهم قاموا بما يسمع بالاستباق على طول الأمريكا قالت لهم افعلوا شيء احتواوا الأمر فاحتواوا الامر عن طريق هذا التخدير عزلوا الرأس وعزلوا حبيب العدلي وغيره بعض ولكن لم يعزلوه هكذا بالسهوله بعد فتره ايضا اذا كانوا متآمرين من البداية وكانوا يعملون مع الناس بالقطاره الشيخ حافظ سلامه يعتقلوه لا لا لا حتى كان الشيخ حافظ سلامه عرض عليه رئيس الشرطه رئيس الشرطه العسكريه بدين هذا حمدي بدين عرض عليه ان هو يوصله كما قال رفض وقال له انت اعتقلتم بعض المرافقين اللي هم جايبيني من السويس واضطروا يفرجوا عنهم اضطروا يفرجوا عنهم كما صرح هو ثم قالوا طب انا أعجب لك يا مولان سيارة عسكرية توصلك عشان أحميك وحفاظوا قالوا لا زي دعني أنا أرجع بالسيارة وأرجع مع شبابي لما رجع السويس راح استقباله رئيس الم... الم... الم... الجيش الشالس هناك و... وأنا جئت لأتطمن عليك يا مولانا فجلسوا معاه فالناس ظنوا أنهم اعتقلوا أنا لا أعتقد هم اعتقلوا بالمعنى لأن ما يجرؤوا تعرف يعني اعتقل الشيخ حفظ سلامة أصد الشيخ حفظ سلامة أي حد هيمسه يمسه بمجرد مسه ممكن يموت فيه وهم العسكر عارفين الراجل عنده تسعين سنة والراجل ضعيه في البنية والراجل عنده عقيدة يعني ما شاء الله له قتله قوة سبت في الحق فلو صرخ لو عمل لو حد هم من مصلحتهم الا يمسه احد الا يمسه أحد لأن لو مسه أحد ستكون لا تدخل تشتعل نار نارا الناس يعني الناس سكان السويس يختلفون يا عن السكان القاهره وسكان المدن الأخرى الجيزه وغيرها السكان السويس اصلا عباره عن مقاتلين في الأساس وهم الناس راوا قديما الراجل كان يقود مقاومه وهو اللي صد العشافية جوري وعصاد العدوان لما احتلو السويس وهو اللي السادات اعطاه وسام النيل وثم و... بعد ذلك اعتقلوا يعني اعطاله كلاده النيل واعتبر البطل بطل حرب السويس وثم بعد ذلك راح رماه في السجن وقال الرجل المجنون اللي هي من احدث رماه في السجن بعد ذلك هو رمي في السجن المجنون هذا ف... فسبحان الله هذا هو كان سبب أيضا في الشرارة 81 تعتبر من أسباب قيام الإخوة الذين قاموا بأحداث اغتيال السادات والتعجيل بالثورة في ذلك الوقت كان بسببها من ضمن أسبابها اعتقال الشيوخ واعتقال حفظ, سلام. حفظ سلامة كان من أسبابها القضية التي لفقت لنا في 82 اسمها إعادة تنظيم الجهاد كان الطرف الأساسي فيها كان الشيخ حفظ سلامة أن الشيخ حفظ سلامة هم اتهمون أن احنا هنأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ هنعمل تنظيم انقلاب ونتصل بالسفير الموريتاني وخطفنا وهنخطط بخطف الطائرة مش عارف ايه قص ما انزل الله باهم السلطان وقالوا ان احنا كنا اتفقنا على ان نعين ان تحرير السجن الحاربي وقالوا ان احنا ايضا هنخلي هن الشيخ حفظ هما هو رئيس الجمهورية واللي هيعين بعد ذلك يختاروا مجلس حل وعقد وكان من هؤلاء الشيخ المحلاوي بعض المشايخ في ذلك الوقت المشاهير يعني في ذلك الوقت وكان على راس هؤلاء هو الشيخ حافظ السلام وعذبوه في القلعه وكان معاه في سجن القلعه بنفس طربوشه بنفس قميصه بنفس اسلوبه هذا هذا هكذا الرجل هذا يعني زبون في السجون من ايام الملك الى وانت طا صاعد الى ايامنا هذه يعني فمن الذي يشتري على حافظ سلامه يعني ستكون مصيبه طمع عندهم هم يعلمون وقاده الجيش الميداني يعلمون واذا هم يحترمونه ليس حبا في طبعا هم بيحترموه لأنه عارفين شعبيته إذا غضب حفظ السلامة يغضب لغضبه مائة ألف كما يقال عن الأحلى في المخيش الله عنه هو نفس القصة هذا الرجل يعني ليس بهذا الهوان فأنا أسأل الله أن يحفظه ولكن انا طبعا كنت متوقع أنه هم سيشنون حمل اعتقالات وانا كلمت الشيوخ انا كلمت الشيخ اتصلت بشيخ محمد زوهري ما كانش موجود كلمت الشيخ مرجان وقلت له يا شيخ مرجان الناس سيتركون كل القصه دي وانتم سيعتقلونكم هذا الكلام اول امس انا كلمت الشيخ مرجان وقلت له يا شيخ مرجان اللي حدث لماذا خرجتم بهذه زور كنتوا تشرسلوا الشباب قال لي ان اني اني, أني لا بد ان مثلا في القدوة كيف سنظل هكذا طول عمرنا سنظل خرجنا يعني ونرضى بالدنية ونجلس احنا رايحين نق... نقاذر هؤلاء المساكين وإلا بنتحك على أنفسنا نجلس في التحرير يعني ونترك هؤلاء رغم أنك وطول أنتم معذورون لأنكم لسه خرجين من السجون واللي خرج من إعدام العسكر ممكن يعيدكم و... و... وتنطوي ربما لن يصدق يعمل أولك البراءة هذه تحتاج إلى تصديق ويله ثم يقول لك أ... لا مرة إعادت... اعادتهم مره اخرى ويلفق لكم التهم وخاصه اسم باشمهندس محمد زاهر الشيخ محمد ليس بالسهوله الاضواء وكل وسائل الاعلام تحرض عليكم الآن قلت له ارجوكم ل... يعني حاولوا يعني ارسل لا باس الشباب لكن أنتم يعني حافظوا على انفسكم لان مثل رأس المال قال الدعوه الحمد لله منتشره وجيده وخيره قلت لهم يريدون اعد هذه الدعوه ولكن قال لي نظره ان هو يعني يعني الافضل ان الدعوه تنتشر حتى لو اعتقالونا في مقابل ان, ان لا نظل نعمل في عمل سري هكذا او الناس تاتينا وممكن يعملوا لنا تلفيق تنظيم ان ناس سريه وحالق لحيته يروح يزور الشيخ وغيره لا احنا بنعمل في الحال انا اهو بنؤيد الجماهير ونحن بنناصر ضد الظلم وعادي ويفعلوا ما يفعله هذه كانت نظر الشيخ مرجان وكده وحاولت اكلم الشيخ محمد وانا كلمت الشيخ محمد قبلها طبعا وكانت وجهه نظره ايضا ان يكون في الميدان وقلت له يا حسين انت ضعيف الآن وظروفك صعبة صحيه وكده وقال لا هكذا لا بد أن نقف في الميدان كان في ميدان التحرير في ذلك الوقت والحمد لله يعني هذا يعني الناس متوقعه أن يحدث هذا انا فكنا سيفعلون لكن هذا الاعتقال لو حدث وهذه المحاكمات العسكريه حدث الذي يتحمل وزرها قاده السلفيه وقاده الاخوان وقاده الجماعه المخابراتيه اللي اسمها الجماعه الاسلاميه هؤلاء الذين يتحملون فان شاء الله بالنسبه للشيخ حافظ سلامه لا اعتقد ان سيتجرؤون على اعتقاله ويا ريت يعملوها على فكره يا انا من ناحيه الغباء العسكري والسياسي يا ريت يقول لهم الغرور ويعملوا هكذا وان هتكون الشعلة لكنهم للأسف الشديد, للأسف الشديد لا يفعله طبعاً نتمنى حماية الرجل وتأنه لا, لا يمس بمكروه ولا ولكن في اعتقاله يعني تحريك للماء الراكد تحريك الجعلة صورة لو حدث للشيخ حفظ سلام أي شيء بارك الله فيكم وليكم الله بارك الله فيكم بارك أنا وسأل الله العظيم أن يحفظ الشيخ حافظ السلام وجميع المشايخ والعلماء في مصر والآن سبحان الله كتبت لك جريدة اليوم السابع في مصر تنشر أن العسكري يأمر بضبط وإحضار الشيخ حازم والشيخ أحمد السيسي والشيخ أبل أشبال الزهيري والشيخ محمد الظواهري والشيخ مرجان حفظ الله الجميع والله المستعنى صلى الله عليه وسلم يحفظ مشايخنا وعلمانا من أهل السنة في مشارق الأرض ومغاربة ما أدري جيخنا كم عندنا من الوقت لان الاسئله كثيره الاخوه سبحان الله يعني تشوقون للقاءتوا اللقاء معكم فكم عندنا من الوقت حيضك الله طيب صلاة المبارك في هذه الساعة ويفتح عليكم فيها فتوح العارفين كما يقولون شيخنا الحبيب الجرح الغائر في صدر الأمة الجرح الذي لم يمد من البعد ألا وهو الأرض المباركة أرض الشام سوريا وما يحصل في سوريا من قتل الإخواننا يوميا بالعشرات بل بالمئات ولا ندري والله ماذا يقول المرء حينما يرى حالما يحصل في سوريا ونحن مجالسون مكتوفي الأيدي ولا نسمع من هذا الطاغوت عنان إلا أنه يقول أن الأوضاع في سوريا تطور ميدانيا وأن الحكومة السورية تواصل أو تبطى وسحب الجيش ولا نرى إلى المقتلة في الإخوة قبل أياما اقتحموا في جامعة حلب وقتلوا إخوة وألقوهم من أسطح البنايات واعتقلوا أخوات وقتلوا بعضهم دفنوا الناس أحياء فنحن ما قولك يا شيخ في حجات سوريا الجارية وتكالب الناس والأمم عليهم ودفنا للشباب أحياء وإنا الله وإنا إليه راجعون جزاك الله خير الشيخ لك المعيك جيد بارك طبعا الاحداث تتوالى ولا بد من وقفه ولابد بد للناس ان تعمل حسابها ان الحرب قر هو والامور لن, لن لا بد من تضحيات وبلاء ولابد من تحريض الناس على مواجهه الباطل وان مسائل الاقل شيء بندعو الناس فيه الخروج في المدينة العامة المواجهة البطل الناس خلاص يعني حتى مجرد للأسف شديد الناس تخرج سواء في مصر أو في سوريا أو في غيرها قصة انك الواحد يخرج يخرج بجيب للأطفال معه وراح يتفسح كأنه راح يتنزه نزه كيف تأتي بأطفال وتأتي لبس لدشداشة أو جلبية أو قميص أبيض طويل أو غيره لا ينفع مثل هذه هذه لا تحتاج إلى لبس كر وفر وحركة ولا تحتاج إلى الشباب والجلد والقوة ولا تحتاج إلى مسائل اللي واحد راح يلي لبس والواحد لبس لي مش ما ينفع تكون هدف وغرضا لهؤلاء المجرمين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا دم شعوب شعوب مسكينة كما قال الشعر شعوب منفية شعوب منفية في بلادها تخيل لما قال اسمه إيه أحمد مطر في له قصيده بتوصف الحال عندنا ما يقول عن الشعوب المنفيه في بلادها تخيل شعب منفي شعب غريب في بلد كما قال ابن القيم واي اغتراب فوق غربتنا التي لها اضطح الاعداء فينا تحكم في يعني انت تخيل انت غريب في بلدك يعني والاعداء هم الذين يحكمون اعداء المله اعداء الدين عملاء الشرق والغرب الرجل يقول لمن نشكو مآسينا ومن يصغي لشكوانا ويجدينا أنشكو موتنا ذلا لوالينا وهل موت سيحيينا قطيع نحن والجزار رعينا ومن فينا نمشي في أراضينا ومن فينا نمشي في أراضينا ونحمل نعشنا قسرا بأيدينا ونعرب عن تعازينا لنا فينا فوالينا أدام الله والينا وأن أمة وسطا فما أبقى لنا دينا ولا أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا قولة الأمر ما خنتم ولا هنتم ولا أبديتم اللينا جزاكم ربنا خيرا كفيتم أرضنا بل وأعادينا وحققتم أمانينا وهذه القدس تشكركم ففي تنديدكم حين وفي تقديركم حين سحبتم أنف أمريكا فلم تنقل سفارتها ولو نقلت معاذ الله لو نقلت لضيعنا ضيعنا فلسطين ولا الامر هذا النصر يكفيكم ويكفينا تهانينا هذه قصيده للمنفيون هذه في يقصد الشعوب والمآسي اللي هي لمن نشكو مآسينا فعلا هذه تنفع لكل غرة من بلاد المسلمين وشعوب غريبة في بلادها شعوب تحتاج إلى لابد من إذن ملك للحاكم شعوب ملك للحاكم ولا تستطيع والذي دماء الذي في سوريا تحتاج إلى إذا كان هذا نتكلم عن مصر كنت قابلت أحد الإخوة سوريين من العام الماضي كان يقول لي حتى بعد يعني كل نحن نحتاج في سوريا مثلا حوالي مئة سنة عن النصل إليكم يعني كان يقول هكذا لأن الرجل يائس الناس يائسة فالمسألة إذا كان في مصر لم الحال وصل لهذا الحال المزري هذا. فلم تتحقق الثورة والشعوب راضية بالدنية نتيجة القادة فعندك في سوريا أسوأ والحالة في منتاز سوء نتيجة طبعا طائفية موجودة متحكمة نصيرية تزعم أنها من أهل البيت وهؤلاء الـ الـ ينتسبون أهل السنة من المزورين من الصوفية ومن عباد المال والتجارة الشعوب حتى تخشى أن ترفع راية الإسلام يعني ما في... يعني حتى تجد الرؤية ضبابية وسودوية في الحالة السورية والتأمر على قدم الساق وان حتى الدول التي محيطة بسوريا وسواء تركيا وغيرها متأمرة ايضا يعني نظام علامي حتى متأمر على هذا الشعب ايضا والمشكلة حتى المعارضة عندهم يسمى المعارضة والشعب متفكك ومتفتت وناس يعني ضعاف ودائما حتى مظاهرتهم وتظاهرتهم للأسف دائما بالطبل والزمر ويعني حتى الإخوة عندما قاموا معهم هنا في تظاهر أمام السفارة السورية وبعض السفارات الغربية رفضوا أن الناس تتكلم بالدين والشرع الناس, الناس العادية رفضوا يرفعوا راية الإسلام وقول لك لا هذا نحن وهذه طريقة لسوريا وحدة شعب مش وطبل وزمر الإخوة قالوا لهم يا جماعة ما في داعي هذا الناس بتموت وقال لك هكذا ورفضوهم يا تخيل هؤلاء الذين ين... يعني ضد بشار الاسد هؤلاء ضد النظام النصيري هؤلاء الذين يريدون تحرير شارع طبل وزامرو ولا يرفضون حتى مجرد انك تتكلم عن الإسلام يعني تكلم عن الاسلام معاها تقول اه انا مسلم فقط لكن تقول الشريعه ليست هي وان تحكم وغيره مسألة محتاجه إلى وقت ووعي مشايخ سو... مشايخ المشايخ هناك مثل المشايخ في مصر نفس المشايخ للأسف الشديد صعب جدا المشايخ اللي هم المشاهير لا يوجد لهم مشايخ بالمعنى أكثر حاجة المشايخ شيخ سرور مثلا شيخ سرورية طب انت ظلك 50-60 سنة طيب هذه فرصة لم ما... أين هو لا أدري بعض المشايخ أعرفهم وأعرف بعض الإخوة السورين ويعجماعة ما تقولوا أين مشايخكم لماذا لا تصدرون الساعة اقصح يا جمع جماعه جماعه الاخوان المسلمين التي توافق على العلمانيه وعلى التقسيم وحتى لا تريد حتى مجادله رفع رايه الإسلام او قصة الشريعه الإسلامية او أي دخول لا كل مؤتمر, سواء مؤتمر استنبول او في او في تونس او المؤتمر الذي حدث في في فرنسا كلهم متفقون بما فيهم قاده الاخوان المشاركه لا متفقون على ان عدم ابراز قضيه شرع نهائي لا يوجد هذا فطبعا الذي يقاتل على الأرض هم هذا الشعب فبعد فترة طول المعركة مفيد لأن طول المعركة يعمل احتكاك مع بعض الشباب المجاهد وهم قلة طبعا بالنسبة للكسرة هذه فإذا يحدث احتكاك عودة للدين تسكير الناس بالعقيدة الصحيحة نبز الخرافات والخزعبلات والصوفية والقبورية المنتشرة هناك بالإضافة إلى تحرير الناس من ربقة العلمانية يعني موضوع سوريا أنا تكلمت فيه كثيرا وهي صورة مكررة من مأساة المسلمين ومن مأساة الشعوب الإسلامية حتى انا عندما دعيت في مؤتمر في لندن هذا الأسبوع في كلمة قصيرة حوالي عشر دقائق تكلمت باختصار وأنا كنت ممتعد أيضا عن عن عن ما يحدث في سوريا وفي كلمه موجوده ستجدوها في على اليوتيوب ف عن وضع في سوريا بملخص سريع عن وضع سوريا العظيمه هذه دمشق التي فتحها الاسلام وفتحت باسم الاسلام الشام الذي فتحه الصحابه الكرام هؤلاء خالد بن الوليد وابو عبيده بن جر حذيل اسماء الكبيره هذه وعمر بن العاص كل هؤلاء فتحها الابطال الأحرار والصحابة الأخيار وضيعها الأوغاد اللئام أبناء اللئام وضيعوها وضمروها ومزقوها فإذن قضية سوريا والدماء هذه جرح سيظل للأسف شديد يثعب وينزف حتى تستفق الأمة لابد كما كنا لكم في تاريخ السورات في العالم لا بد من جراح, جراح، لا بد من دماء لا بد من لا بد ما في ثوره تنجح هكذا ب... بعدد قليل او بتضحيات بسيطة يوم أن يستفيق الشعب ويستفيق بحق سواء احنا بنتكلم على الشعوب سواء شعوب التي تعتقد بالاسلام او غيرها أي شعب لا يقدم تضحيات فلا يلومن هذا الشعب إلا نفسه لا بد أن لا يلوم الا نفسه انه راضيه بهذا الزل والهوان فانا اعتقد ان شاء الله هناك يعني بصيص امل الآن في التصحيح والناس ملتفتة لأن الناس في الأرض يختلفون على الذين يحيطون بهم من المعارضة اللي في الخارج المعارضة في الخارج هي أخطر حاجة لأن المعارضة في الخارج هي التي تستثمر وتقطف الصمرة فالناس ممكن تعمل عملية قوية جدا ولا تجد لها منبرا إعلاميا جيدا أو من يستثمرها او يتكلم عنها جيدة فالمشكلة صعبة جدا لا بد من توفير منبر إعلامي دعوي للشباب هناك سواء في جيش النصرة أو غيره من الحركات الجهادية والإسلامية التي تريد تطبيق الشريعة وترفع راية العقيدة والناس أيضا في الفترة ال... الاحتكاك بالناس يعلموهم أمر دينهم بلطف ويصبرون عليهم كما في بلاد المسلمين هذا وأقول قولي هذا الله السلام علي عليكم وليكم الله أحسن الله ليكم شيخنا وأجزاكم الله خير والصلاة العظيم أن يخفف عن إخواننا في سوريا وسد رميهم ورأيهم ويوحد على الحق بكلمتهم شيخنا الحبيب الشيخ العالم الصابر عمر محمود أبو عمر أبو قتادة الأسير في سليون بريطانيا كثير من الأنبات تواردت في الأيام الماضية عن نية ولا زالت منذ القديم من نية تسليم الحكومة البريطانية الشيخ أبو قتادة العراب للبريطانية الكفر والدعارة في بلاد العرب الحكومة الأردنية والإخوة في قاعدة, قاعدة الأم خراسانة في قاعدة المغرب الإسلامي أصدروا بعض البيانات حول تحذير بريطانيا من هذا فما هي آخر أخبار شيخنا أبي قتادة حفظه الله وما هي أصداء هذه البيانات على الحكومة البريطانية وعلانيتها في التعامل مع شيخ أبي قتادة لأن شيخنا الفاضل أنتم القناة الوحيدة التي تمدنا بالاخبار عن الشيخ أبي قتادنا للأسف في برطانيا الأخوة كثيرة ما يأتنون بأخبار الشيخ ولا يسألون عن أحواله وما عندنا مصدر لأخبار الشيخ إلا يعني مركز المقريزي وما ينشره الشيخ عن السباية حول الشيخ فلليتك توضح لنا أن في قضية الشيخ أبي قتادفك الله أسره وثبته على دين وجميع علماء المسلمين بزاكم الله خير وضح سؤال شهرنا لك وضعوا المايك بسم الله الرحمن الرحيم الصوت واضح الا الصوت واضح بالنسبه لقضيه الشيخ ابو قتاده فتق الله اسره طبعا انا لست الوحيد الذي احنا فقدنا يعني الشيخ ابو قتاده صديق واخ فاضل ويعني عشنا مع بعض فتره هنا في ما تعرفت عليه في لندن و نمنع معا واكلنا يعني معرفه شخصيه طبعا عائليه ايضا يعني ابو قتاده تك انا المشايخ الفضلاء قال لي اكتب له مقدمة تقدمه عن الشيخ يعني بيجمع بعض اراء المشايخ الذين يتكلمون عن الشيخ ابو قتاده فكتبت يعني له تقدمة بسيطه هكذا اعتقد منشوره نسيت اسم الكتاب حتى الذي نشره كان عن الشيخ ابو قتاده فالشيخ ابو قدادة بالنسبة لقضياته آه آه هذا الشيخ الشيخ ابو قدادة قضياته طبعا الان بين بالنحية القضائية ان المحكمة الاوروبية يعني امرت طلبة من الحكومة الذي اعلمه عل يعني اعرفه طلبت من الحكومة البريطانية التي تسلمه حتى يعني تنتهي الإجراءات وتستنفذ الطرق التي هي الإجراءات التقاضي بناء على استئناف المحامين أيضا ففي من ناحية هذه فالعملية ليست بهذه السهولة تستغرق شهور أيضا يعني لو حتى الحكومة هي الحكومة كده مكررة هذا ولكن الحكومة يعني مساله المحكمه العليا المحكمه الاوروبيه لحقوق الانسان جاءتها نجده يعني مثل النجده يعني لماذا لان لا تريد ان تدخل في صدام مع هي تهديد او الطلب المقايضه بين تنظيم القاعده في المغرب الاسلامي و بمبادلة الأسير البريطاني بالشيخ أبو قلتادة وتخييره رغم أنهم ذكروا جملة جيدة وأنهم قالوا لأن هذه الجملة مفيدة جدا للشيخ لأن فعلا الشيخ ليس عضوا في تنظيم القاعدة ولا في أي تنظيم في العالم انا متأكد من هذا فهم قالوا أنه رغم أنه لا, لا تربطن به أي علاقة عضوية هم لا يقولون تقية على فكرة ولكن هم يقولون حقيقة والشيخ فعلا ليس عضواً في أي تنظيم في العالم يعني ولا أنا ولا غيري وما لا يوجد أي علاقات عضواي مع أي تنظيم ليس تقية وهذا الحقيقة صدقوني وبالإضافة إلى فهمها لكنها مفيدة من الناحية الإجرائية له لاني حتى لا يحدث ضغط او شيء معين عليه من الناحيه القرنية وهكذا ويكون في يعني تحريض عليه شعبيا واعلاميا لو ترجمت العباره انه مثلا بطريقه معينه غامضه أنه هو عضو في تنظيم القاعده او يفهموا ذلك فع يعني ممكن الحكومه تقع في حيث بايس لانها تكون امام ضغط شديد جدا فتضطر يا اما تضطر تحكمه بمجب هو عضوا في تنظيم قاعدة يعني محاكمة إرهاب الإرهاب يعني هنا او أنها ترسله إلى الأردن سريع فالمسألة التحفز هذا وكتابة البيان كان كتاب بيان يعني كتاب جيد موفق جدا في كتابته والتحفظ على هذه العبارة كان في متاهل التوفيق يعني بفضل الله فلكن من ناحية الشيخ طبعا انا بالنسبه لي ليست لي هو جاري قريب مني يعني مش ليس بعيدا في نفس المنطقه ولكن لا أستطيع استطيع لا لابد له عنده محظور عليه اشياء كثيرة جدا فما تستطيع ما استطيع يعني زياره او الاتصال به هاتفيا وهم محظورين بعض الشخصيات اسماء معينه لا ادري هل اسمي منهم ام لا ولكن الذي أعرفهم بعض الناس ببعض الاشياء المقربه اللي هي صعب يعني حياته الآن صعبة وعنده رقابة إعلام يعني نايم في أمام البيت للنهار فائزا في الفترة لما كان موجود ولما أخذوه فهو سواء في البيت خارج بيت ما أحد يستطيع يقترب بسهولة واللي يقترب الإعلام يصوروا ويتابعوا يعني يحرضوا عليه يعني عملية صعبة جدا في هذا نسأل الله أن يفكر أسره وهذه محنة وهذه ضريبة كلمة الحق أه... الذي أدفعها المشايخ والدعاء والعلماء وهذه الغربة غربة في كما قلت لكم الناس منفية في بلادها ومنفية خارج بلادها غربة في البلاد وغربة في خارج البلاد وغربة يعني وغربة وكلما الإنسان استمسك بدينه أقوى وأشد وصار مبتلا أكثر ويبتلى الناس على قدر دينهم كلما نفقت بالحق وكل الا عديت لا بد ان تعاد اذا يا ابن اخي من قال هذا القول وحمل هذه الدعوه الا عدي ما لا فلا بد ان كلما تجهر بالحق وكلما تكلمت بالحق اللي هو الذي لا يستطيع أحد ليس اي حق الحق الذي يعني يزلزل العروش و يتكلم في أس الداء بيوصف الداء ويشخص الحالة لابد أن تعادى لابد أن هكذا أشد الناس بلاء عن الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى رجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيده فيها يعني هكذا اسال الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم ونحن نحن لا, لا عبد الفقير لا يعني لا لا يزعم ان له هيسيه ويستظل انه شجاع يعني ابنا قوي واننا نتكلم وانا ما يهمني لا لا نحن ضعاف ومساكين نحن اقوياء بربنا اقوياء بكلمه الحق نستعصم بالله سبحانه وتعالى ونشعر بعزه واستعلاء إيماني رغم ضعف جسمنا وضعف حالتنا المادية وضعفنا من النحية التي المواجهة مع هؤلاء الجيوش الجرارة لكننا أقوياء بما نحمله من عقيدة بفضل الله سبحانه وتعالى ومن أعتقده أو ندندن به من الحق هذا نحن نعتز بذلك بفرض الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يباعد بين وبين هذه الفتن وبيننا وبين هؤلاء الكفار وأن يشمت بنا وإياكم العداء برك الله فيكم وليكم الله احسن الله اليكم شيخنا الحبيب في صوتي الموحد الموحد صوتي طالع جزاك الله خير اقول احسن الله اليكم شيخنا الحبيب سبح الله وكما قال ابراهيم بن الادهم ابراهيم الحربي رحمه الله الغريب في زماننا رجل صالح من عاش بين قوم صالحين ان مرض معروف ازروه وانها عن منكر اعانوه وان احتاج الى سبب من الدنيا امدوه ثم مات وتركوه فان الى الله وانا اليه راجعون من غربة أهل التوحيد في هذا الزمان صلاة يخف عن الشيخ أبي وعن جميع المشايخ المستضعفين في كل مكان شيخنا الحبيب لعلنا يعني يكون آخر سؤال, أو سؤال قبل أخير وهو نوع ما سؤال شيخ ويعنيكم نود منكم حفظكم الله أن, إن أكرمتمونا وتحدثونا بشيء من سيراتكم العلمية ولو بشيء بسيط يعني في علاقتكم مع الشيخ رفاعي طاها والشيخ عبدالسلام هارون أو غيري من المشايخ يعني في دقائق موجزة لتعرف الإخوة على مسيرتكم العلمية والنشأة العلمية التي نشأتم فيها وتدرج المراحلة التي سرتم فيها لأن كثير من الإخوة يعني يود التعرف أكثر على واقع تلك الفترة وواقع الذي نشأ فيه مشايخنا وعلماؤنا لأن في, تلك في هذا الأمر يعني يعني أقرأوا التاريخ الذي فيه العبر جلقهم اللي سيدرون الخبر ومن حوى التاريخ في صدره أضاف عماراً إلى عمره فإن تكرمت علينا شيخنا وأتحفتنا بقليل من هذا فنكون لك شاكرين زاك الله خير وصلت سؤالنا شيخنا الله عفادك ولا أنكر أن لي حظناً شخصياً في هذا السؤال فا وافق شن كما يقولون ذاك الاخ ذاك المايك شيخ الله يحفظك يا بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك اشكرك الفاضل عبد العده طبعا انت بتتكلم عن موضوع شيء يعني يعني سيرتنا اهون من ان واقل من ان نتكلم و لا تعب الناس في والاخوة المستمعين الذين يتكلمون في مصير الامة والواحد يعني يتعبهم في يتكلم عن سيرة شخصية يعني لا تقدم ولا تؤخذ كثيرا وحال الامة افضل يعني سيرة الامة يعني المكلومة هذه ف فان شاء الله يعني يعني أنا في أحد اللي أخوة بارك الله فيك كتب كتيب صغير كتب كتيب صغير أخونا المشرف على موقع المقريزي كتب السيرة الزاتية كاملة طبعا حتى أذكرها فإذا تحتاج إلى لوحدها ساعة أو ساعتين فهو ملخص لهذه السيرة موجود ولكن ممكن من باب أنا أفهم ماذا تريد ولأني سبب, سبب الـ الـ الـ الـ ان الواحد تكلم عن نفسي والواحد اقل وانت تقصد طبعا الشيخ رفاع سرور ولا تقصد الشيخ رفطاء رحمه الله عليه والسيره الذاتيه بتكون يعني انيس للطالب العلم والناس لانها سبب هذا انه تبع بعد الالحاح وبعد موجه التشكيك من بعض شباب المداخله و لا أنا بالنسبة لشيخ رفاع سور نعم لكن شيخ عبد السلام هارون لم يعني الأسف الشديد لم أتقابل معه رحمة الله عليه وهو من شيوخ المحققين والكبار لكن الذي كنت أود أن أقابله كان شيخ محمود شاكر وكنت على مرمى حجر من بيتي للأسف لم أوفق يعني بسبب ظروف المهم أني وهو ابن خاله ابن خالي بالنسبه للسيره الذاتيه لها اهميه في حاله يعني في حاله حمايه الدعوه او الداعي عندما تتكلم عن سيرته او أحد يذكر له سيرته من حد لان الناس بتتهن يعني يقول من انت ما هو من شيخك اين تعلمت انت نكره يعني الناس بتتكلم مثل لهذي يقول لك فلان ده هذا نكره وطبعا لانكم رايتم كل واحد من مشايخ السلفية المعاصره تجد له ما الله عباره عن اسهال من الكتيبات والكتب يعني كانه بيالف كل كتاب وعباره عن يعني عن حديقه من الكتب تلاقي الكتاب فيه احمر واخضر واصفر مش عارف ايه الحبه السوداء وفوائدها من مش عارف الـ الـ الحمض الـ الـ الـ الأحمر في الاخضر مش عارف الزهره مش عارف ايه أي يعني حاجات كده يعني من وبعدين كتابه العباره عن كله على بعضه 20 صفحه وتت بص تلاقيه عامل عن مجلد فهؤلاء سبحان الله اذا يعني عباره عن عندهم من يمولهم فيكتبون هذه الكتب وخاصه الان مسألة اللي بيقولوا عليها القص واللصق وكاتو وبوست وبيست هذه فسهل الآن كل واحد يكتب بسهوله بتلاقي واحد عامل لك يقولك انا جلست مع الشيخ فلان في ناس كاتبه اسماء انا بشعر كاني السيوطي السيوطي لا السيوطي الوحيد اللي بيضرب بيه المثل في عدد المؤلفات وعدد الشيوخ رغم صغر سنه يعني رجل 63 سنه 64 سنه كان كيف الف معلانه كان بيالف في اليوم في حياتي كلها ممكن كان بيألف له مثلا الكتابين ثلاثة كده في اليوم فالسيوطي رحمة الله عليه الحفظ السيوطي كان أكثر الناس تأليفا يعني وهكذا ولكن كلهم شيوخ واحد يروح يستمع لك للشيخ ابن عسايمين مثلا كان بيعمل عمرة جلس في حلقة للشيخ ابن عسايمين أو الشيخ ابن باز أو ابن فوزان راح جلس ويقول لك ومن شيوخه فضيله العلامه الشيخ واستمع الى الشيخ فلان يا عم ده جالس لكن مر المرور الكرام هم قائموا لا يشق بهم جاليسهم ماشي المساله هكذا انه تقول اللي استمع يعني ايه قرئ عليه ماذا واي كتب قرى وهل الشيخ ابن باز كان حد كان فاضي ما شاء الله ان يقرئ عليه كتاب ولا غيره انت لا تستطيع ان تصل الى الشيخ ابن باز بسبب الكوكبه المحيطه به والراجل كان عمله اقرب العمل اداري ايضا اقصى حاجه تساله سؤال تجلس معه حاجات بسيطة. ليس معناه هذا هو شيخ معنى الشيخ بالمعنى اللي هو بيقول عليه التقليدي عند السلف وهكذا ان انت تجلس معاه تقرا له وتاخذ منه مباشره تتعلم منه في دورة معينه تجلس معاه تقرا عليه كتاب او سواء بالاجازه المناولة الحاجات المصطلحات التي تعلمونها في في علم الحديث ومصطلح الحديث ف يعني هذه المسائل كلها ادعاءات واحد واحد لي في السيره الذاتيه بتاعته كاتب في سير واستمع الى الشيخ فلان الهندي والشيخ سنه حبيب الله مش عارف مين والشيخ هو لا يعني حاجات غريبة بعمره عمره صغير وسنه لا يتجاوز مثلا ال20 او ال40 يعني استمع لكل واحد في دول حاطط لي 100 عالم في من من في قرات مختلفه يعني يعني في اشياء طب ماذا استمعت منه يعني الاصل قول انا قراته مثلا بيشوف امانه العلماء قد يقول لك انا قراته على يد الشيخ فلان جزءا من صحيح البخاري او قال انا قراته عليه نصف كتاب المغني او اقراته عليه كده يعني دائما يحدد الذي اخذته من الشيخ ها او اجازني في كتابه كذا او جاززني في ف لا ما لكن ما هذا الذي يحدث الله الناس كل واحد يجلس لي وكنا لكم بيعطوا اجازات في منتهى الطرافة واحد يجلس سواء في بريطانيا او حتى في مصر الآن يجلس كل الكل اللي جلسوا أمام الشيخ أعطاهم إجازة جلسوا يعني حضروا الدرس وكله غياب وحضور جلس فكر حضر طب وكلهم إجازة إجازة يعني حضروا فقط بغياب وحضور طب انت اختبرتهم امتحنتهم يعني حل هو يستوعب أم لم يستوعب يعني هل, يعني هل ينفع هذا يعني هل هذه إجازة هذا تزوير وهذا يحدث في مصر الآن وبعضهم يعطي فلوس مال يعطيهم سمن الإجازة وقلوا يعطينا مولانا أننا قرأت كتابك أو قرأت كتابك أو, أو عملت أي مؤلمة هكذا يزلس معاه أنت شخص باركة ها بتعرف الدعوة جيد بارك الله فيك خذ الإجازة ويروح يجمع عمال يلمع في بعض الشباب يروح يجمعهم المشايخ كده ما يسمع الإجازات شيء مضحك يعني ومزري والشيخ أبو بكر أبو زيد رحمة الله علاء له, له كلام جيد في تأريف الكتب والرد على أبي غدة وغيره والناس اللي بيدخموا يعمل لك كتاب كلمتين هم كتاب بيحققوا مثلا أو بيعمل ايه الكتاب كله على بعضه هو ريقات عمل لك حاشية لا لها لها, لا لها في الموضوع ولا حاشية بيكسر الموضوع ويضخم لك الكتاب عن محقق. وهذا بقى ايضا اللي فعله الشيخ مشهور حسن وغير كل هؤلاء لانهم هؤلاء الالبانيون والمرجئه انتم كما تعلمون بيضخم كتبه بطريقه ويزيد ويعيد تحقيق ويحيلك ان هو يعني محقق واحيانا يضع رايه وبطريقه يضيع لك النص مش لاحد المشايخ واحد كتاب ابن ابن حزم في عن الدويلات الطائف في بدايتها وكده فح عمال يجيب لك الحاجات والناس اللي فجروا الرياض واللي بيفجروا الاحداث وهؤلاء الارهابيون ما دخل هذا في الموضوع يا عمي في التحقيق عمال يفسد الايه النص وهو عمال يحقق فانا اقصد مسخره هذا الذي يحدث من اجازات هذه وهذه يعني اشياء غريبة جدا طبعا الناحية الأكاديمية هنا في علم أقرب إلى مسألة لطريقة السلف هي العلم اللي هو الأكاديمي الآن يعني اللي هو إيش تدرس على يد وتناقش في رسالة مثل ماجستير دبلوم وينقشك مثلا تأسلات دكاترة أو أسازة متخصصين في المادة هذا فعلا هذه تسمى إجازة بحق لماذا؟ لأن هؤلاء بينخلوك نخلاً أولا ينخلوك في الشق الشكلي للرسالة اللي انت مألفها أو البحث أو الأسئلة أو ينخلوك في الموضوع او الشيخ يسألك الأسئلة وأنت شيخ أخونا هذا ما شاء الله من البارعين هذا أعد العدة ما شاء الله من الذين أجريتوا له من امتحان و أخذ الوحيد امتياز طبعا هذا ما شاء الله يعني هو رأى يعني نقلبه ليست أسئلة هكذا في دورة المسال الإيمان في دورة مسال الإيمان احنا لا لا نجيز هكذا ومواك من بعض الاخوه والمشايخ وبعض الفضلاء من من لم اوافق عليهم وارجاتهم عده مرات وعلى فكره من باب التسكير من يريد مرة اخرى بسبب كان في ظروف حالة بيني وبين يريد أن يكمل او ولاني كنا وعدنا بعض الاخوه وبعض الاخوات واحده الاخوات زوجة احد الاخوه ولكن للاسف زوجة أخذ وهي لم تاخذ حتى الآن لانها لم تكن مستعده وارجعناها وبعض الناس تتسائل نعم مع اداره الغرفه ومع الشيخ ابو وممكن يتواصلوا لكن جمعوا الناس تلتزم بالوقت لاني بصراحه انا يعني يعني باخصص وقتا ثم اجد غير مستعد للالقاء الالقه سقط مني اصل لا يوجد عندي ويضيعوا الوقت في الامتحان فارجو الذي يكون مستعد مستعد يجلس من الامتحان من اول مثلا لو في 5 انا باخذ غالبا اثنين أو 3 لا اخذ كثيرا لاني طبعا احنا بنمتحن الواحد حوالي ساعة ف فلو مع يطول اكثر كثير يبقى كل واحد يقلب لكن بشرط ان يستمع إلى الدورة كاملة 11 درسا في مسائل الايمان كامله ان شاء الله منعطيه الاجازه بحق ولا الاجازه اللي هي تايواني هكذا مباشرة اجازه بفضل الله سبحانه وتعالى ف بالنسبه بشير الحمد لله الواحد من ناحية الشرعية والعلمية الناس ممكن تجد على كتب السيرة موجودة أو السيرة موجودة في الموقع بالنسبة لي الحمد لله أنا بلق باختصار جديد من افتخر ناحية الشرعية من القراءات عندي إجازة في قراءة حفص عن عاصم من طرقه السلاس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي إجازة في قراءة ابن كثير المكي براويه البزي وقنبل بفضل الله سبحانه وتعالى في قراءة القرآن الكريم هذه أعظم الدكتوراه في نظر اللي أنا حصل عليها يعني بالإضافة إلى شهدت طبعا الدكتوراه في او ما يسمى فلسفة فلسفة فلسفة الفقه الجناء المقارن وما يسمى إزباد جريم تفقات العامد وهذا دراسة مقارنة في التنفع للقضاء يعني تنفع للقضاء وتنفع لمن يتولى القضاء الشارعي يعني الإخوة الذين يقومون بعض الدراسات في بعض الأماكن الآن سواء في اليمن أو غيرها أو في مالي أو في لأن في ناس في كرغسستان وبعض الدول في الصين وغيره أرشاد أنا أكثر من مائة نسخة تقريبا وزيادة كتابي اللي هو القصاص وكتاب إزباج ريمتر للقاتل عنه كلهم من ناس طلبة علم وكلهم أرسل إليهم بالبريد بفضل الله سبحانه وتعالى ببركة بعض الطيبين لأن البريد بيكون غالي يعني تمن بس البريد رغم ذلك لا أخذ منهم شيئا يعني كنا بنرسلهم هكذا ولهؤلاء منهم أسادزة في جامعة ويدرسون حتى في الصين وغيرها يدرسون نفس الكتب هذه لطلبة العلم الشارعي اللي هي من الذين يدرسون القضاء او يدرسون شبهات حول الشريعة بين القوانين الوضعية والشراسينية في جريمة قتل العمد موجودة وتتكلم في أحكام أحكام كل ما تدخلوها أحكام الشهود ويعني موسوعة أقرب إلى موسوعة علمية هكذا. فبفضل الله وتكلمنا حتى للDNA وتكلمنا عن الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة من الناحية الشرعية والوضعية فهذه الدراسة دراسة ماجستير كان كده ايضا اللي هي في فلسفة القصاص نظرة القصاص في الشريعة الإسلامية ورد على الشبهات وكيف القصاص والعملية الادعاءة البطلة عن الشريعة والدراسة بالتطبيقات الشرعية هذه الموجودة ايضا في على فكرة الأخوة الذين قمتوا بإعطاءهم إجازة ودورة في مصادر السيرة النبوية منذ سنوات, سنوات أو أربع سنوات هنا في نفس غرفة الأنصار وهذه صارت كتاباً الآن وفيه كتاب الآن طبعا هذا الكتاب اسم مصادر السيرة النبوية طبعته دار هادف موجود في القاهرة الآن والذي يريد أن يرى صورة الكتاب في اليوتيوب كانت مكالمة بيني وبين الدكتور طارق عبد الحليم حفظه الله عندما كان في مصر ونزل أول مرة منذ أكثر من 30 سنة والكتاب كان أحد المطابع عطوله أحد الإخوة عطوله هدية قلت له عطوله عطوله فالكتاب نفس الدورة اللي هي مصادر السيره النبويه في كتاب الان مطبوع ودي اول مره كده كتاب في مصر الان يعني بفضل الله سبحانه وتعالى لكن الكتب كلها تطبعت خارج مصر والكتاب ينفع لطلبه العلم ايضا الذين يدرسون مصادر السيرة النبويه بالمعنى بالمعنى الاصطلاحي العلمي يعني وليس مصادر حكاوه وحواديت يعني فالمصادر السيرة بالنعة الأكاديمية والدراسة العلمية الدقيقة موجودة في الكتاب هذا إن شاء الله ينفع يدرس لطلبة العلم وفيه بعض الناس أخذوا الدورة حتى الصوتية وكانوا يدرسوها في بعض الدول الأفريقية فإن هناك شيء الحمد لله وبالإضافة إلى بعض الأبحاث الأخرى يعني حاجاتها وغيرها ومثل من كتابات مثل كتاب الصراع بين مؤسسة الجينية ونظمة كان في سنة ألفين واثنين تقريباً أو ألفين وواحد وهذا كان عبارة عن موضوع بحث كنت كتبته من مجلة أنصار اسمها إيش؟ من مجلة نداء الإسلام قديماً وعملنا كتاب, كتاب سرع بالمؤسسات الدينية وعنظمة الحكامة كل ده إن شاء الله بنحاول هننزله دي بي دي اف بعد ذلك لأن اللي موجود الآن ليس بي دي اف فهننزله إن شاء الله نحاول إخوة تنزله بي دي اف أحسن من الأرتكال لأن فيها مش مش لا تعجبني كل اللي موجود لم يعجبنا هننزله بي دي اف الحمد لله الكتب كتاب دور رفاع التطو في تخريب الهواء الإسلامية موجود أيضا وهو كتاب قديم مطبوع هنا أيضا في لندن ومن الكتب التي راجط هي وكتاب الصراع بين المؤسسات الدينية وأنظمة الحكمة ودي اللي بيحب التاريخ ويحب اللبنات الأولى العلمانية والصراع والأشياء هدي هي موجودة في كتاب رفاعة تطاوي وفي كتاب الصراع بالمقصد الدنيا الزمن حكمة إضافة إلى كثير من الأبحاث والدراسات وأشياء عن السورات والحركات التاريخية مثل ثورة الزينج والرد على شبهات المؤرخين وحاجات كثيرة جدا أنا لا أذكرها الآن وأبحاث موجودة في الموقع وعلى فكرة فيها أبحاث لم تنشر حتى الآن لأنه ليس عندي وقت لكتاباتها يعني لو عندي مثلا كاتب ما شاء الله يعني مثل هؤلاء الذين ما شاء الله اليوم سكرتيرو كاتبو كان زمان خلصنانا عشر كتب الآن عندي أشياء كثيرة للأسف ما تحتاج إلى كتابه وأنا لازل أكتب لوحدي يعني أنا أكتب وأرسل فقط للإخوة تنشرها لكن دي تحتاج إلى مجهود وأنا مجهود موزع يعني غالبا إخوة ترسل لي أسئلة أرد عليها بعض الناس يريد رأيه في بحث معين أو يريد شيء من نصيحة وموضوع أحكام قضائية مع الناس فرض منازعات بين بعض الناس في المشاكلهم اليومية هنا في لندن أو في بعض الدول العربية الأخرى وفي مصر الآن العملية يعني الوقت مع ظروف العائلية ومع ظروف الأخرى القانونية والمشاكل مع مع الدولة هنا ومع مسألة الإقامة وأشياء كثيرة جدا. محكمات اللي هي مستمرة منذ سنوات في تجميد الأموال وموضوع عدم التهديد بالطرحيل من إلى مصر حتى الآن لأن الموقف العملية دي بسبب أن مجلس الأمن مجمد حركتي أصلا ممنوع أن أنا أتحرك لو كان المجلس الأمن موافق يعني كان الموضوع يكون أسهل وخاصة بعد الثورة كان ممكن عمله هكذا يعني ناس الله السلام بالنسبة لأيضا من ناحية المشايخ الحمد لله المشايخ سيجد التعليم الأكاديمي على يد المشايخ الحمد لله وعلماء بالناحية الأكاديمية بالإضافة إلى المشايخ الذين قبلتهم وستمعتوا منهم والذين درسونا دكتور محمد بلتاجي عميد جمعة كيكوليدر العلوم صادقا وستاذ رأس كان يدرس لنا في المترجم درسات العليا في قسم الشريعة وكان أيضا الدكتور عبد المجيد مطلوب رئيس قسم الشريعة والدكتور مصطفى شلبي كان اول من كتب من أفضل من كتب في تعليل الأحكام هي رسالة الدكتورات وخاصة به قديما وكان يدرسها ويدرس سول فقه كان راجل شيخ أزهاري شيخ بيأتي بالجبة هكذا كان يدرس لنا ايضا ومن المشايخ اللي طبعا انبع من, من الشيخ كشك وانت طالع بقى كل شيخ كل المشايخ المشاهير من أيام الشيخ إبراهيم عزت وشيخ عبداللطيف مستهري ومشايخ الذين يعرفهم والذين لا يعرفهم الإخوة ولا يعرفهم إلا الإخوة القدامة أشياء مذكورة الأسماء بالإضافة إلى المشاهير والإخوة القادة الحركات السلامية الذين انتكسوا والذين سبتوا والذين تراجعوا كله من من هذه الموجودين الآن يعني فيك يعني الحمد لله مذكوره اسمائهم حتى الاسماء وحتى بما فيهم وطبعا انا من, من الناس اللي اعتز بهم وافتخر وقلتها ولا زلت افتخر هو فضيله الشيخ الدكتور ايمن زواهري يعني الأخ والصديق والرفيق وال... يعني لا لا, لا يعني ما ما الحمد لله ما يعني ال هذا انا بعتبره فخر واعتزاز ان طبلته وعشت معه واسريا وشخصيا فانا هذا دايما بعتز بجروفه هذا الرجل العظيم انا كذلك ونسال الله له الثبات والحفظ ان شاء الله واخوه طبعا الزاهد الورع باشمهندس الشيخ محمد زوري ايه في الخلق والأدب ورجل صوام قوام عقلية ما الله يعني من ناحيه حتى العلمية والهندسية الهندسي يا مهندس هو و يعني راجل محترم محترم بطريقه ومنظم وهو مؤدب وواضح جدا جدا هم كلهم العائله هؤلاء فكل هؤلاء مشايخ كثير جدا ناس طبعا عدد من الذين حتى بما فيهم الشيخ صلاح ابو اسماعيل والد الشيخ حازم من الناس دينا أروح وأغزو ونروح مع بعض ويجينا عندنا ونستضيفه ويجينا دروس ونحضر له في المؤتمرات ويعني من الشيخ صلاح اسماعيل وبعض المشايخ الموجودين أيضا اللي كنا نجس معهم ومنهم للأسف انتكسوا مشايخ كثير كنا كانت علاقاتنا بهم جيدة جدا ومن أحسن المشايخ بصراحة كان رجل عبارة عن شاب رغم له كبير جدا كان الشيخ محمود كان كان الوكيل العام مجلس الجمعيه الشرعيه وكان شاعر كان شاعرا وكان قوي جدا يعني لا تتخيل ان هذا انجبته الجمعيه الشرعيه وكان في قوي جدا رغبه بطش الامن وقوه الامن وكان من بيكتب في مجله العسام وكانت له مقالات قوية واذكر انه له مقال جميل جدا كان في العسام جايبين كل مجلس اعضاء مجلس قط الثوره وجايبين صورهم وكاتب بمثل هذه العقليات المتخلفة كانت تحكم مصر في عز وجبروتهم يعني جلست معه و وكنا معه وجلسنا و قعدت نقعد نناقش معاه ونحنا يعني له وهو راجل كبير واحنا صغار السن يعني وانا كنت بسمعه شخصيا احنا كنا حوالي 3 4 5 كده مصطفى العدوي وتلفزيون شيخ الجامع الازهر ومشايخ كتير والشيخ عرفان في شيخ في القراءات كان شيخي الجامع شارع عالم من علماء القراءات وما الله في القران الكريم يعني مدرس لنا وكنا نستمع إليه ويعلمنا حتى ازاي نقرا الفاتحه يعني ما الجلسه ما كان يخطئنا في قراءه الفاتحه نقول احنا بنقرا الحمد كان يخطئنا في قراءه الفاتحه فانا اقصد ففي الحمد لله من ناحيه العلم الشرعي بتقسيماته علم الحديث من اوائل العلوم اللي الواحد درسها تفضل اول شيء أنا انا اول حاجه حفظتها كانت حفظ المنظومه البايكونيه دي من بداية ان انا نحفظها وكتاب وكل كتاب هو كتاب الشيخ جمال الدين قاسمي قواعد التحديث كان لسه منشور في ذلك الوقت ايضا وكنت والحمد لله حصلت على النسخه الجديدة الان لدي النسخه الآن لكن النسخه القديمه كانت صعبه وغير محققه وكنا نعتز بها كنت حتى في الدرس ومن طبعا تدريب الراوي وهذا كان العمدة الاساسيه في في في الكتب ونعم بتقديم الشيخ الاضناوط صحيح وعندك بعض الكتب على فكره ابنه وحفيده وابنه هم اللي قدموا كتاب الشيخ جمال الدين قاسمي كتبوا حتى في تفسير القاسمي الكتاب جميل ورائع أيضا الراجل كان مسابق عصره ايضا يعني ولأنه مات في أول العصر هذا في القرن الماضي ولكن الارشاد هنا اني انا معظم العنايه في الاول كانت كنت مولع بعلم الحديث علم الحديث هذا كنت مولع به جدا أحب احفظ اي حاجة حتى ما ب... كنت احفظ بقدر الاسطاع احفظ اي متن اي شيء وبفضل الله كان يقابلنا احفظه و... و... طبعا الشيخ الالباني في ذلك الوقت كان كانت بتنزل لما طبع الكتب اللي هي الاحديث الضعيفة والسلسلة دي كانت صغيرة هكذا وكنت ب... كل ما تنزل اللي مرح مشتريها ونحفظ كتب احفظها فكنت بتعب اي شيخ يأتي في الجامعة الشرعية يخطب اي شيخ يخطب اه هذا ضعيف حزب شعب. الرجل كان بيبص لي اقول اشكر واحد محمد يوسف كان ياتي الى الجمعيه ليس محمد يوسف الموجود الان شيخ ثاني قديم يعني فكان يقول ها هو فين انا يعني يقول كده لطيف يعني ظريف هو عنده يقول لك ها انا والله انت بقيت تشككني في نفسي انا ما اعرفش الاحاديث اللي اقولها ضعيف انا بشوفك برضه. بيجي لي قلق بتنسيني الحديث اللي انا وكنت كان طبعا نضحك يعني وكان يقول انا بقى الشباب دول بيقلقوني هذا الراي دايما اقول اه هذا زعيق كلنا هما ما كانواش بيقراوا اللي بنقراوه هذه الحاجات بسيطه يعني احنا كنا بنقرا هما ما بقراوش فكانوا بيعتمدوا على حفظهم وعلى المعلومات القديمه فكانوا يخطئوا في الاحاديث يخطئوا مثلا في بعض الأشياء كده فكان الواحد حقا بالله كان بيحب القراءه فكان يعني بيرد عليهم كثيرا فهم كان يظن ان الواحد يعني من الناس اللي عنده علم يعني ولا الواحد كان عنده علم ولا حاجة المسألة كانت بسيطة بتقرأ الأشياء بتحفظها فكنت يجي يخطأ فيها برد عليه بس فاللي حواليك يظن انك انت ايه فحل مرة نزلت في احدى ف فأحد الناس بسطاء الشيخ الجامع جالس فالحين لا لا, لا لا يوجد لهم كأنهم في قرن آخر يعني ها فجلسنا كنت عند عمي يعني فروحنا هناك وانا كنت طالب لسه في أول في اولى ثانوي وكان ثانوي في الاجازه ورحت عند عمي ف الراجل بيتكلم شيخ اللي بيخطب فقال بعض الحاجات الخطأ يعني في بردك احاديثه الضعيفة وبيتكلم في في في فصححت بعض الاحاديث بسيطه كده هكذا تقول لا ده هو طبعا ازهاري يعني ده بقى الشيخ العالم عندهم فأنا قال لي عمي فرحم بي فقال آه شوف ابن عمي شوف ابن أخويا فالناس قال لي طب اعطينا درس فالناس فلاحين كبار هكذا فقال اعطيهم درس فين في القبور والموت يعني اي حاجة أوعزهم اللي تيسر لي فالناس يجلسوا معاده كله بكلامه بي فحل فحل ده فحل بالعيوت انا مش عارف فحل ايه هو يقصد فحل بصل ولا فحل عالم يعني ولا فطبعا قلت فحل انا فحل يقول لك فحل يعني ايش هذا ومبسوطين او كان انا بس صرت صار يعظمونني صار يعظمونني رقم لا لا لا انا قلت لو سالوني في اشياء اخرى وكنت اضحك أقول الحمد لله ان هم ما سالونيش بها جاء الا فضحت ده العمليه على عماله كانوا في القبور واكلمهم ان الواحد يلتزم بده حاجات عاديه بسيطه خالص والناس ظنوا ان انا الشاب الصغير ده شاب ده عباره عن تعرف عكوز علم يعني بيخر علمه ولا علم ولا حاجه العمليات كانت بسيطه جدا يعني وطبعا عمي طبعا افتكر ان هو ابن اخي هذا رجل يعني بمعمش زي الطاووس وفرحان طبعا رجل عنده بقى ال... ال... ابن أخيه مستورد جايبه من القائرة وهما هناك في أقصي مناطق اسمها أبيس وفي في... في مناطق قريبا من بحيرة واسكندرية الناس اللي في المصر يعرفون هذه الأشياء فدي أراضي زراعية كلها وأنا كنت كل يوم بهرب من النموس يعني الشيخ اللي علامة خايف من النموس كل يوم أخاف من... كل يوم أكرح حياتي مع الليل بسبب النموس بيخترق حتى النموسية اللي يقولوا عليها دي ومن يمني جنب يعافكم الله من التراعف عم من في أفضل مكان في البيت جنب الزريبة بتاع الحمار فأنا دي قال لي أفضل مكان في البيت اجاركم الله مطاردة من النموس ونهيق الحمار يعني, يعني حتى الحمار والنموس والشياطين يا عم حمار عمال تشوفهم وأنا عمال وناجي المزارع منطق اولى زراعيه ورعب كده وهكذا ظلام ما فيش عندهم النور ولا يوجد كهرباء ولا شيء ده كان عباره عباره عن بالكروسين ال... والاشياء هذه البسيطه تجلس ب... يوقدوا نارا وكانوا يسحوا بدري جدا عشان يروحوا الحقل نظام بتاعته مزه الزراعه وباليفطروا مبكرا جدا يتغدوا مبكرا جدا ويتعشوا يا دوبك المغرب بعد المغرب يا سواء المغرب صلوا العشاء يناموا على طول إلا وأنا مش واخد على كده بتاع السهر اجلس لوحدي عمال بقى دي بقى تسمع اصوات غريب ناموس عمال يطاردني اولع نار هما نايمين محدش بيقنسني فانا الشيخ خايف من ناموس وخايف من الحمار اللي عمال وحتى لدرجه ارسلني عمي رحمه الله عليه انا اشاهده هما كان في موسم الطماطم والخيار والعشاء وقال لي اجلس هناك ان ارجع لاني تضايقت من قصه الشمس والطماطم وكل كل خيار واغسله بطينه يعني هم عندهم ناس لا لا كل لا بكتيريا ولا ميكروبات وما ما مش في من من, من ما يسمى الرشاح حاجات كده غريبة فقال لي لا اعرف المكان البيت ارجع القريه لانها بعيده عن الغيط هذا والله ركبني الحمار وقال لي الحمار عارف هيوصلك البيت فطبعا وما عن رضا كان الحمار ومطياتي ركبت الحمار وصدقوني ماشي على سن الرشاح الرشاح هذا عبارة عن ترعة يعني غوية وهكذا ماشي وأنا مرعوب رعب لا تدخل خايف لو أنه مال هيرقيني في اليمن هيرقيني في الترعة وظل التماسك فيه إلى ان تجاوز الرشاح طويل جدا طريق زراعة طويل وأرى الاطفال الصغار ركب الحمار الولد حطت رجل على رجل ومسك الحمار صاروخ وأنا مكبل الحمار من هنقه وكدت أخلقه وكاد يعني طبعا أشكر سيد الحمار هذا لأنه بصراحة لو أن حمارا يعني لولا ربما خايف من حمي لكان رفساني ورماني في الرشاع لأن لو أنا ترقته على سجياتي وعلى غريزاتي كان وصلني بسهولة ولكن هذه هي يعني المسائل كانت في بداية والناس تظن بك رغم أن لا يوجد اشياء كتب بسيطة واشياء من الذين كنا نتعلمها في مراكز الثقافة من حاجات العلمية البسيط. بعد ذلك تطور الحمد لله من علم الحديث إلى العقائد بقى. كان كتاب السواعق المرسلة كان مطبوع والحمد لله زل يقرأ فيه يعني جال فترة علم الحديث زلت كان لا يوجد في الدنيا إلا علم الحديث حتى اشتهرت أني ان أنا اني بتاع علم الحديث والحديث الضعيف وكني نسموني بتاع الحديث الضعيف والموضوع ثم بعد ذلك دخل في دماء العقيدة قالت بقى المعاريج القبول وغيره معاريج القبول انا انا احسب نفسي هكذا اول كتبت المعاريج كامله اللي هي متن سلم الوصول كاملة في ذلك الوقت كنت اقعد احفظ احفظ في سلم الوصول ها وحتى لما دخلت سجني في 81 كنت كتبت متن كنت ما تعملش دخلت بقى في ذلك الوقت في كنت اشرح جذور الذهب والله كنت أشرح جذور الذهب وأشرح قطر الندى لطلبة كانوا في كلية دار العلوم وبعضهم في كلية قسم لغة عربية وكانوا يتخيلوا أنني أزهاري ولم أكن أزهاري أنا كنت في سنوية عادية يعني كنت طالب عادي يعني في السنوية وحتى الكلية التي دخلتها لا علاقة لها بالعلم الشرع انهائي أصلا وكانت كنت أدرس هذه اللغة العربية لأنني كانت استفادتها لأنني أخي كم أستاذ في اللغة العربية واستفدت منه فلذلك الحمد كنت أحبها القسم العقيدة بالإضافة وخاصة الجدال والمناظرات مع التكفيريين في ذلك الوقت وجامعة شنو شكر مصطفى وظهر التوقف في ذلك الوقت أيضا كل الجماعات التي ظهرت وبراءة وغيرها فكان الجدال في قادرة العزر بالجهل والمسائل هذه خلى الواحد يفتحها زهنه إلى مسائل عويصة في العقيدة وكان الناس لا تقترب منها من قبل كان دي من حسنات هذه فالمساء العقضية هذه كانت جميلة جدا وخاصة كتاب الفتاوى نروح اشترا من أزهر قديما فكان فتح لها مجموع الفتاوى اللي سواء الخمس مجلدات أو المجموعة الكبيرة اللي هي السبعة واثنين وثلاثين مجلد أو سبعة وثلاثين مجلد القديمة ثم كتب النهم على كتب الفقه كنت فق الكتاب المغني لابن قدامه كنت اول ما ادخل في المدينة كلها كتاب المغني لابن قدامه اللي هي طابعه دار التراث اللي هي الكبيره الخضراء هذه وكتبت بخط يدي متن الخرق كاملا متن الخرق كاملا مخك. كيف تكتب المتن و توجع دماغك و تصدع نفسك كنت كتبت و كاملا الحمد لله و معجب و كنت لما ربنا كرامي بأشياء معنا كنت أدرس الجزء المجلد الردة اللي هو تقريبا الجهاد والردة فيه المجلد السابع او السامن و كنت أي واحد بكي نبدأ في هذا الفكر نقوله إقرأ هذا. في ذلك الوقت الفت ألفتك رسالة في حكم الديار الدار دار قبل أن ينشر أي بدون مبلغة قبل ان أرى انا شخصيا أي رسالة في هذا الموضوع او أي شيء كتب في هذا القضية هذه تجميع الشخص بفضل الله وكتبتها بخط يدي وكانت مصورة وإخوة فضلاء كانوا يرسلوها ويدرسوها لبعض الشباب في الجامعات في ذلك الوقت وبعض الأماكن الخاصة يعني وحتى موسيكة مع بعض المقوبة ده على بعض الاخوة اللي هي كنت كاتبها بخط يدي ده وحتى كتاب رسالة في النقاب وكانت بعض الطلبة وبعض النساء والولاد أخواتي بعض الناس كانوا ياخذوها للبنات ياخذوها ليوزعوها لي على طلبة سنوية الأزهر وجامعة الأزهر في سابق الوقت وهكذا فكانت في النقاب قبل ما يظهر كتاب في النقاب او كتاب الشيخ محمد في في ذلك الواقض هذه كلها اكتهادات شخصية هكذا من كتب التفسير والقراء والحمد لله كان الواحد ورغم صغر السن كان بي بيقبل على القراء بخوة شديدة جدا وطبعا الواحد الحمد لله استفاد من الدراسة حتى الدنيوية والدراسة الشرعية والدراسة حتى لما كان في السجن كل هذه الدراسات سواء أصول الفق دراستها على مشايخ يعني أصول فقه أصول فقه وليس أصول فقه واحد هاوي هكذا فاضل ندرسها للجميع كل مدارس اصول الفقه الحمد لله والواحد درسها دراسه يعني مستفيدة وأكاديمية واكاديميه بفضل الله سبحانه وتعالى وبالاضافه الى يعني العلوم العلوم الاليه المعنويه اللي هي اللي تعطيك اهليه انك تتكلم في بعض الأمور او تتكلم تجتهد في بعض المسائل لابد من اي طالب علم لابد يكون عنده قسم معين من علم العقيده التوحيد يكون عنده قصة معينة من علم الحديث مصطلح الحديث بالفروع والجرح التعديل وغيره يعني حاجات يكون على الأقل عنده هذه الكمية لا بأس بها لا يستغرق نفسه فيها يعني أنا أقصد يكون عنده كلمية لا بأس بها أو عندك أصول الفقه مهم جدا جدا وانت عندما تريد أن تميز بين الشيخ وآخر تعرف نغمة الشيخ من طريقة أنه درس أصول الفقه درس أصول جيد في أصول الفقه وذلك تعرف اللي هو دارس سطحي من اللي دارس أصول الفقه في طريقة التنظير في عرض الموضوع في طريقة في طريقة هذه المسائل للأصول الفقه فضل الله سبحانه وتعالى هذه بتبين ملكة ذهنية وملكة تنظيم معلومات دقيق جدا وعبقرية عند العلماء المسلمين في علم أصول الفقه هذا في حد ذات متعة هذا علم أصول الفقه في حد ذات علم المتعة يكمل يعني يكمل هذه المتعة برغم انك ممكن تستغنى عنه لكن الذي يشتغل في الفقه اللي هو علم القواعد الفقهية هي ليست علم مستقل طبعا ولا دليل مستقل لكن علم ممتع ايضا لانه تابع تستخدم قاعدة معينة ويتفرع عليها فرعيات تلملم حوالها الفرعيات هذه ومن الأشياء الطيبة اللي ممكن الواحد يتمنى إن يعني حاولت أن أحد المساجد هنا طلبوا مني أن أشرح قلت طب يا سيد مش أشرح لكم أي حاجة فيها تخافوا منها لأنه بيخافوا من اسمي فقلت لهم أشرح لكم القواعد الفقهية بعيد عن أي حاجة قلت له أشرح أي حاجة في العقيدة اشلح في هما يعني طلبوا مني يعني ان دروس في طب اعطي في السيره أعطي في التاريخ قالوا لا لا احنا عارفينك هتروح تدخل لنا في قال قلت لهم طب نعطي قواعد فقهيه قالوا نشوف بعدها ردوا عليا في المنتدى الاسلامي يعني ورد على الاجابه دي رفضوا انا اصل في, في الرياض ولا في جده قالوا لا يعني اسمك مشكلة اسم مدير المنتدى قال ليها اسمك مشكلة كان اسمه عبد الفنتاح عريتري هذا وقال لي ان احنا بصراحة بنرحب بيك لكن من اسف هم ناك السعود يعني واخدين منك موقع شديد يعني فطبعا هذه العلوم جيدة جدا بالاضافة بصراحة الذي اجده في بعض الشيوخ الان انهم لا يحسنون اللغة العربية ويلحنون كثيرا وانهم لم ي... حتى لا... لم يقراوا ف... يعني اشعر انهم ان غريبة النحو غريب عنهم والقواعد النحو النحويه هذه غريبة عنهم و... ويقتئون اخطاء فادحه حتى مشايخ مشايخ كبار ومشايخ لهم اسماء مشهوره وانا ببعض المشايخ يرسل لي احسانا له مقال اقول له مش معقوله يعني هذا ما له معقول يعني حبتابجد هوز الاعراب لا يوجد يعني ها طبعا هو ليس انك تكون سباويه او الفراء ولا يعني انا بقول لك اياك فيك على الاقل تكون عندك القواعد العامة يعني كما قال اربعة عشرة قاعدة الشيخ محمود شاهر كان يساهل الام بعد اربعة عشر قاعدة او عشر قواعد في اللغة العربية في الناحة ممكن تخليك جيد يعني تجعلك جيدا فلكن طبعا للأسف لأن الناس لا, لا تمارس اللغة العربية جيدا و و و وأن هناك لا, لا, لا توجد جرء حتى على مواصلة الحديث باللغة العربية ويخشى ضحك العوام ويخشى الاستيزاء من الآخرين فلذلك يفضلون العمية حتى بعض المشايخ مشايخ مشايخ كبار يتكلمون بالعمية المبتذلة يعني فعلى الأسف دي آلات طالب العلم أو الداعية لابد يكون هذا طبعا لو عندك قصة في التاريخ هذا التاريخ أنا بالنسبة للتاريخ معظم الناس انا مشهور بالتاريخ يعني مشهور أن أنا بحب التاريخ ومن الناس المتخصصة في التاريخ رغم أن تخصصي ليس التاريخ تخصصي هو الفقه بصفة خاصة وخاصة نوع معين من الفقه وهو فق الجنايات نعم ورغم ذلك الفقه المقارن يعني هذا اللي هو بالمزاهب الإسلامية وأيضا مع القوانين الوضعية ولكن المشهور فيه اصلا اللي ملكة يعني اللي عندي هي الحب الشديد لأنه هو التاريخ أحب التاريخ السيرة طبعاً وأحب التاريخ يعني متعة لا أجد انا دائما كتب التاريخ حوالية دائماً جنب السيرين جائماً بعض كتب التاريخ هذه لابد من منها على طول مثلاً بداية ونهاية أكاد أكون قراءته مرتين ثلاثة يعني من قصر الكراءتي في بعض المجلدات كتب التاريخ أحداث أحياناً ممكن لو عدتها في التاريخ ممكن كراءت عشر مرات مك يعني كتاب التاريخ الخلفاء مش مليت من كثره قراءتي من كان موجود عندي تاريخ الخلفاء وتاريخ وسير وعلام النبلاء للذهبي عده مجلدات فظلت اقرا تعبت من يعني مش لاقي كتاب غير لان كان هما الكتب الموجوده يعني متوفره غير بقى القران ولكن ظلت اقرا خلاص حفظت السيوطي اللي لا اريد كنت الاخوه طلبوا مني في قديما في استراليا ان انا اختار لهم كتاب اخترت لهم نفح الطيب لمقره المثاني من احلى واجمل الذي يريد أن يتعلم اللغة والأدب والشعر والجمال والحلاوه يقرا كتاب نفح الطيب بالتاريخ بصيغه ادبيه التاريخ بال... بال... باللغة فيسان الدين خطيب يعني اللي هو شيخه المقارئ المثاني ورغم ذلك حررت ان احنا نحاصره ونحققه ونحذف احذف ال... لهم الشعر الكثير هذا حتى الناس تستفيد من كتاب كتاب كبير اكثر من 9 مجلدات او 11 مجلد تقريبا فقلنا ممكن ان نطبعه مثلا في حوالي 3 مجلدات يعني تكون مجادات ضخمة كبيرة شوية ولكن مع تفريق بعض لأن الشعر تقليل منه مع انه هو متعب شعري ولكن كان يعني كنت عزمت على هذا وعرضت عليهم ايضا نعمل كتاب هم قالوا لا احنا عايزين طب تاريخ الجبارتي عملت بدأت في مشروع تاريخ الجبارتي وشريت اكثر من ثلاث اربع مجلدات نسخ مختلفة ومطبوعات مختلفة من الجبارتي وبدأت أدون البطاقات والتحقيقات وأعمل تراجم كنعي كنت عاوز أعمل إيش؟ أعملت قموس خاص ترجمة خاصة يعني الجبارتي تقرأه في الأول كل هذا هو بيأخذ كلامه من من سبقه من بيأخذ كلامه من ابن كسير ويأخذ كلامه من الطبري وغيره يعني ومن من سبقه من المؤرخين ولكن افضل حاجه هي قاموس شيوخ الطبري كان شيوخ الجبرتي كان نفسي لا يوجد لهم ترجمه في اي كتاب اخر في العالم لا يوجد في عصر حتى فهذا كان نفسي اترجم المشايخ رغم ان الجبرتي كان احياني يترجم لي فقط احياني يترجم لشيخ البلد بيقول ايه وهذا شيخ البلد الرجل الحرير مش المش... اي حاجة يعني اي حد في طريقه كان بيترجم له يعني. ولكن كان في لي مشايخ العلماء كان بيتكلم يبرزهم جيدا فكنت نفسي اعمل هذا الموضوع وقلت قلت لهم خلاص نختار الطبري طالما انتم المقره الميساني لا تريدون لانه أكبر حجما ويتكلف ولكن للأسف طبعا مع الكلام صحيح مع محمد علي باشا وقيل انه هو اللي قتلوا او صلت عليه بعد صفاء ضربوه او هم اللي قتلوا ابنه يعني محمد علي باشا انه كان ضد محمد عاشا ونقضوا كثيرا ولكن الشاهد هنا في التاريخ له اهمية آه وانا اشكر الاحد الفضلاء والاخوة ارسل إلي وأرسل الينا في مقريزي وغيره ان يصالب العبد الفقير أن يقوم بكتابة تاريخ على تاريخ بداية ونهاية أو تكملة لطريقة ابن كسير في البداية ونهاية طبعا هذا حتى يعني يقصد أنه مما انتهى منه ابن كسير ثم نبدأ يعني ننقرخ يعني ونكتبها بطريقة يعني تكون فيها أمانة أكثر وهكذا المسألة صعبة جدا ليست صعبة أنك أنت الكتابة الموسعية هذه تحتاج إلى مؤسسة وتحتاج إلى أنك أنت تتفرغ لها بالإضافة إلى أني أتمنى ومن, ومن يطبع مثل هذا الكتاب كتابك سيكون ضخم جدا عن مجلدات تتكلم عن حقب معينة حتى لو أنت اختصرت حقب معينة يعني هذا ممكن تأتي على حقب تمر عليها مرور ثم تأتي على الحقب يعني تكمل من جاء بعدك حتى تكمل من بعد ابن العماد في جزرات الذهب وغيره حتى تكمل توصل للجبرتي وما بعد الجبرتي بعد ذلك ولكن حتى لو كملت انت في الحقبة المعاصره اكثر وتتكلم عنها بردك تطلع مجلدات مش سهله لانك لا على حوادث فيها خطأ في التاريخ ايضا حتى ساق سواء ساق الحفظ ابن كثير او ابن العماد او ذكرها الجبرتي وغيرهم او الذهبي حتى او غيره أو ابن حجر او كلها في أحداث كانوا يمرون عليها مرورة الكرام ذلك نحن نتكلم في نوعيات معينة ممكن تمسك أحداث معينة تصلت عليها الضوء وتنقحها لأنها بتتسبب في استدلال بأحكام معينة تعمل ضرر ممكن نتوقف مثل الحادث يعني ما تكلمت عن يزيد بن معاوية وحقبته والضرر كتب رد على واحد يزيدي زيدي هذا اسمه شنقتي هذا المختار شنقتي بتاع كندا قديما في جارة الشعب في مصر ليزيدي بن عوية حكام عصرينة يتكلم عن المقارنة الباطلة اللي هذا بينهم وضعه من ناحية الشرعية يتكلم عن صورة الزنج يتكلم عن صورة التوابين مع فتنة بن الأشحس هذه أبحاث كلها موجودة وفي بعضهم مش مشهور أنا كاتبها ولكن للأسف محتاجة مني وقت حتى أكتبها لأنها مكتوبة ونشرت أصلاً مشارطة في مجالات قديمة مع مجالة سواء مجالة المنهاج وغيرها من المجالات اللي اعنا عزيزنا مع اخوانا الفضلاء هكذا لكن المجهود, المجهود انك تعمل كتاب بتاريخ ضخمة هكذا يحتاج الى موجودة طبعا حتى الواحد يعمل حلق. حاجة مثل ال... انا حاولت نحقق كتاب تاريخ الخلفة كان نفسي تاريخ الخلفة احققه ولكن وجد الاخوة قالوا لي طبعا في ذلك الوقت ظهر الطبعة قالوا انها محققة وبعضهم ترجمها للغة الانجليزية ترجموا كتاب تاريخ الخلفة للغة الانجليزية لان في بعض الموضوعات ساقس يوطي فيها تحتاج إلى مراجعة وإلى تقويم وإلى تصحيح رغم أن كتاب السوتي من أسهل الكتب الذي يريد أن يتدرب في التاريخ يعني يقرأ تاريخ بطريقة سهلة عامة لكن مشكلة أراء السوتي سيئة في كثير من الأحيان وعنده مبلغات معينة وبإضافة إلى تراجمه وإلى يعني, نوع معاي... يعني السوتي عنده أقطاء في بعض المسائل لكن ده كتاب تاريخ اللي عنده ملكه علميه وشرعيه وحصانه ممكن ما يهن يقرا ولكن لا يكون يكون أن يأخذها كدليل معين فطبعا هو الرجل اشعاري العقيدة ورجل عنده صوفيه كده فيها لكن يعني احنا نتكلم عن تقويم للسيوطي في, في, في شيء الآن ولكن الرجل على الأقل كان ضد السلطة في ذلك الوقت أيضا وظلم ولم يكن على فكرة بعض الناس اتهموا أنه علاقة بالشيعة بالعبس كان من أشد الناس ضد الشيعة وكان ضد السلطان الغوري في ذلك الوقت وبالعبس يعني واعتزل الحياة كلها وظل يألف إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى يعني فالرجل كان متفاق كان متفرغا متفرغا وكان مبسوط ماديا وعنده بعض التجارة والميراث فضل حبس نفسه على البعد سن الأربعين 40 وظل يؤلف حتى توفااه وهو ابن 63 او 64 سنه وطلع لنا هذا المنتج اكثر من 300 كتاب و يعني 300 كتاب ما اظن معظمها فيه منهم اخذه عن الاخرين و يعني الطريقه اللي كان بيعمل مثل الاله التصوير يعني كما قلت لكم من قبل أن السيوطي رحمة الله عليه كان بيختصر أي حاجة يعني معظم الكتب لأن عنده مكتبة كبيرة فكان يختصر وحانا لا ينسب لمؤلفيها مثل كتاب البرهان والإتقال لاحظ البرهان والإتقال هو البرهان والإتقال لو, لو شلت السيوطي ستجد البرهان هو الإتقال البرهان للزركاشي والإتقال للسيوطي أخذ المق حتى المقدمة واخذها من الزركاشي <تصفيق> ما, ما تشعر فين سيوطي في بعض الأشياء فقط زادها يعني رأة معينة لكن هو نسخة من البرهان يعني لإمام الزركاشي يعني صدقني ما في فارق حتى في المقدمة نفس الـ الـ خطة البحث هي وذلك فيه كتب كثيرة اخذها في وذلك السخاوي وغيره كان الحرب اللي بينه بين الامام السخاوي الحافظ السخاوي كانت حرب داروس بينه وبين الامام الصوفي في هذه المسائل ولكن التنافس الشديد اللي بينهم يعني ولكن الصوفي كانوا يتنظرون بعض المشايخ الازهر عندما كان كان يقول له ما رايك قل في رجل طويل جدا ماشي امامهم قال الرجل شوف ما اطول هذا الرجل راته طويل جدا فقال له لو راهه السيوطي لاختصره يعني من باب الدعابة ان سوسي كان بيختصر اي حاجه امامه يعني فالناس دي لك برك الله لهم في اعمارهم ايضا بارك الله لهم في مجهودهم وله الكتبات كتاب الدر المنصور بسرعة تحفى رغم ما فيه من الغس والسمين والمصايم ولكنه على الأقل حاولنا كتب التفسيرات أحرقت وأبيدت وليس لها أثر كتاب الدر المنصور للصيوط موسوعة للكتب ممكن تتخرج منها تفسير من ابن عباس والعكرمة ومن بعده ونسئل حاجات الكتب اللي اندصرت وما فيش احد هؤمن عن طريق الضرور المنصور رغم انه لا يحقق شيء هو عبارة بيذكرها يذكر الرواية كما هي هكذا وخلاص جمع موسوعة يعني ها فلكنه كتاب جميل كتاب تدريب الراوي في منتهى الراوعة وهو خلاص حوالي ثلاث او اربع علماء يعني ها التشارة فله الكتابات وفي النحو وفي الفيه وفي الفيه, وفي الفيه, ولي الفيه في 2600 في الحديث و... يعني اقصد الرجل له لا لا لا نفخس حق كتاب الاشباه والنظائر و... يعني الالف في كل فن هو في كل فن من هذا فانا اقصد ان موضوع التاريخ هذا انت هيجت دمعا لم يكن بمراق الاخ الكريم فانا احب التاريخ جدا وبالعكس انا اتمنى للشباب يحاولوا يتوسعه في قراءة الكتاب التاريخ بس قبل أن تقرأ التاريخ اقرأ سيرة نبيك صح اولا ولا تتوسب وتقفز على التاريخ هكذا اقرأ الأول سيرة النبي بطريقة صحية صلى الله عليه وسلم ثم ابدأ بعد كده عصر عصر وهكذا او تختار من التاريخ ما تحبه فإذا كده موضوع آخر ممكن له دراسة خاصة يعني الواحد أو اقرأ بعض التحقيقات في مسائل مهينة حتى تحصن نفسك يعني التاريخ الآن هو المادة الخاصة لتشويه الإسلام هو وكتب الأدب الأدب والتاريخ <تصفيق> والذي يريد أن يعرف ذلك يقرأ أنا كتبت في مصادر السيرة لكتب التاريخ كمصدر مصادر السيرة وكتب الأدب وتداولت هذه القضايا موجودة بالتفصيل ان. شاء الله بعد ذلك الحمد لله على هذه أشياء بدندنة حول الكتب والسيرة والمناظرات والجماعات اللي الواحد دخل فيها وده كثيرة في أشياء أشيرة لا أستطيع أن أحكيها لأنها كما قيل بعض الناس كانوا لماذا لا تكتبون التاريخ قال قلت أعطيني أمانا وأنا أكتب التاريخ لأن التاريخ إما حاجة من اثنين وخاصة التاريخ الذي تريد أن تكتبه ولا يعرفه أحد التاريخ اللي أنت مشارك فيه إما أن تكون أنت صانع الحدث أو تكون شريكا في الحدث أو كاتمن الحدث مع القوانين الجبارة هذه والمتابعة الأمنية لا تستطيع أن تكتب التاريخ بهذه الطريقة لا بد أن تكتب إيه؟ أقصى حاجة تدندن حول الحدث او تقول أسمع ان كذا او رواية كذا لكن الرواية التي تكون أقوى أنك تقول أنك أنت الصانع لو أنت شريك في حدث معين او صانع فيه فهيكون بشهادتك من أقوى أنواع الشهادات في التاريخ ولذلك أعظم حاجة موجودة في التاريخ هي أن العلماء عندما يتكلمون عن ابن إياس عندما تكلم عن عصري ده في عصر أيام المماليك ولما يتكلم الـ الـ الـ ابن حجر في الحقبة التي هو فيها ولما تكلم بدر الدين العيني وهو معاصر ابن حجر رغم أن ابن حجر بصراحة تفوق عليه كثيرا ها سواء في, في التفسير ويكاد يكون هو أخذ منه أشياء كثيرة بصراحة للإبام العيني رغم تفسيره الكبير أيضا في تفسيره للبخاري يعني. فتح الباري رغم ذلك لكن كانت له مزيات وله شهادة في بعض الأشياء حتى في التراجم الخاصة للمشايخهم أو تعليقهم على أحداث معينة كانت فمتار قوة ولذلك لكن في أمان أنت أمن من بعض الأشياء وأمن من ملاحقة وأشياء فهذه ايوه ده كتاب بداع الزهور لابن اياس فيه كتب, كتب اللي يريد ان هي الحقبة المملوكية وشهادة مثلا ابن تاغري بردي هو كان عنده من الاطلاع لانه كان اقرب الى منصب الوزير وابو وزير وكان من يعني قريب من السلطة فلذلك له اطناع واسع جدا في كتاب النجوم النجوم الزاهرة هذا من الكتب اللي يكاد يكون يعني يعني قرات بقى يعني الحمد لله خلصته كله ولكن من المجلدات انا قرات معظم المجلدات اللي في الحقبة المملوكيه بصفه خاصه وهو بيقرخ على الهواء الى الموضوع الحقبة الاولى هذي سأواخدها من, من من سبقه لكن في تاريخاته حتى في دولة صلاح الدين ايوبي عندما كنت بكتب عن صلاح الدين ايوبي قديما فكنت كاتب عن من النصر صلاح الدين ايوبي في ذلك الفقر سلسلة مقالات كنت بكتبها نشرتها في مجلة معينة من النشرة معينة باسمك المستعار في ذلك الوقت وهي احبارة عن 16 او 20 حلقة كانت اللي بيتكلم فمن منظمه الشهاده كانت الحيه من الناصر من كتاب التاريخ اللي اخذه عن عن اللي هو القاضي ابن خلكان وعن القاضي ابن ابن شداد من قبله والقاضي الفاضل هذه المحاسن الاشافيه وغيرها واخذ نقله نقل كاملا من ابن من القاضي ابن خلكان وغيره وكانت له وكتب عن الاشياء المعاصره في المنهل الصافي وغيره يعني اقصد هذه التراجم هذه موت الذي يريد أن يؤرخ لحقبه معنا هي الذي كتب فيها المؤرخ في ذلك الوقت وكتب عن شيوخ أو عصره في ذلك الوقت تكون شهادته معتبرة وخاصة انه لديه امانة وقوة مثلا كتابات ابن حاج عسكري اللي ماذا فيها فيها القوة في خاصة لكتاب التراجم والتاريخ والمشايخ و... لانه كان قاضي القضاء وكان في منصب امكانيات تسمح له بحيازة الكتب والكتب ليس كان بهذه السهولة المكتبة السلطانية مكتبة السلطان مكتبة العامة هو لديه مكتبة فاذا كان عندهم من الكتب والعلوم استطاعوا فيها ان يؤرخوا وحتى اللي كان عند الابن الزهبي الابن الزهبي مؤرخ الاسلام بنعتبره مؤرخ الاسلام يعني لا يوجد من اعظم من الزهبي بصراحة طولا وعارضا وكل من جاء بعد, بعد رغم انه يعني ابن كثير وغيره والناس يعني اعتبروا في نفس القاربين منه في المنزلة لكن الزهبي كان يتميز بدقة خطيرة جدا في التأريخ وعلم الرجال والتمييز الدقيق الذي يريد أن يقرأ تاريخ الإسلام أو كتب الحفظ الزهبي شهدته على حتى المعاصرين وعلى التراجع وعلى استدراكاته العظيمة لابن قدامى في كتاب الكمال وغيره اللي في الرجال اللي هي تحذيب الكمال وابن حجر جاء ابن حجر كان أمنية ابن حجر, ابن حجر أن يكون مثل مثل الزهب ابن حجر اللي ملأ الدنيا هذا قائد القذال العظيم هذا صاحب الفتح الباري الشهير هذا وكل هذه الكتب النافعه كان امنيته ان راح ذهب الى الحج وظل يشرب من ماء زمزم وكان يدعو الله ان يكون في علم مثل الحافظ الذهبي ابن كان امنيته هذه يتمنى ذلك وبعض العلماء قالوا هو قد يكون وصل الى هذه المنزلة مثل منزله الزهبي وربنا بارك بسبب هذا الدعاء فنقصد ان ان احنا عندنا ناس مفاخره في التاريخ وناس م... ولكن السلسله ضعفت بعد ذلك يعني لم يوع... لم يوجد المؤرخ الحافظ لم يوجد المؤرخ العالم يعني علماء الحفاظ مثل الذهبي والابن ابن حجر وعندك ابن كثير طبعا قبل ابن حجر وهؤلاء العلماء المؤرخين الحفاظ فعلا لا يوجد إلا كل حتى حتى ابن خلدون ليس بقوه هؤلاء لا بقوه الذهبي ولا غيره هو هو كان لتمس به انه كان يعني رجل في منصب وزير وكان قاضيا وعنده من العلوم الشرعيه عام ومتوفر له مكتبه ولكن ليس بقوه علماء الحديث الذين أراخوا بما بعد وحتى الجبارتي لم يكن في علم وقوة من سبقوه كل من جاء الوحيد اللي مثلا الصالح وغيرو ابن لكن ليسوا بنا بنفس قوة هؤلاء ابن العماد مثلا الحنبالي بنفس القوة لكن قلت لأن فالذين سبقوه علماء الحديث اللي أراخوا هم من أعظم الناس اللي تركوا لنا هذه التركة العظيمة فنحن نتمنى ان يكون في العمر بقيه ولكن نظرا للاحداث الكبيره انت تضطر في قله الشيوخ او الشيوخ الذين مغيبون الان في السجون ومنهم من المكمم الافواه حتى كما قلت لكم في بدايه هذا المحاضره الشيخ ابن الحجر الحافظ لما قلت لكم لا, لا يوجد في مصر واحد مثل فولتير فولتير صاحب الثورة الفرنسية اللي هو المفهيلسو في الثورة الفرنسية الذي دمر كما قال لويسي السادس عشر وزوجته أماري أنتوانيت الذين سحلوهم وسحلوها وقتلوها هؤلاء هل وضعوها في مسحة في عارف فندق السلام العالمي ونضيله حكموه بقانون لويسي السادس ولا حكموه بقانون الصوار عملونهم مقصالة وخلصة المسألة وأبادوا كل النظام السابق هي المشكلة أنهم ولغوا في الدماء والتشدد وبزعم حماية الثورة أشد فجاء لهم بعض اللي هم يعني يوصفون بالإرهابيين يعني حكم الإرهاب بذلك لكن فرنسا في ذلك الوقت ظلت هكذا لأنها خافت في ذلك الوقت ظلت هكذا اتعدلت الدولة بعد ذلك ولم يستطع أحد أن يمارس ما يسمى ديكتاتورية حالة فرنسا فيما بعد كله خايف من مصير لأن أول شيء تم لما رفع الدرائب راحوا سجق راحوا احتلوا سجن البستيل فتحوه اول شيء عملوا هي دايما السؤال يبدأون هكذا أنت عندك في أي ثورة لا مد إلغاء هاتف لكل النظام عمل الذي يحدث في مصر الآن وغيره لكل لا يوجد شيخ يوجد في مصر مشايخ مثل فولتير يحركوا الجماهير يوجد أكيد يوجد لكن الذي يوجد لا يستطيع أن يصل إلى الإعلام مكمم الأفواه مطلوب من الملاحقة لا أحد يستضيفه الناس مغيباه الناس لا تعرفه حتى صوته لا يوجد صوت أو الذي في الخارج لا يستطيع أو المطارد أو في خارج البلد أو حتى الذين في البلد ضعاف ويخشون سطوة العلماء المشايخ الذين مستولين على الفضائيات وعلى وسائل الاعلام وهم ايضا عملاء للعسكر وللنظام فاذا الناس يعني يوجد قد يوجد موجود رحم الامه ولود والحمد لكن صوتهم ضعيف وخافت والذي رايتم في قضية بسيطة مثل قضيه ابو اسماعيل شيخ حازم انظر اهو هو مطلوب للمحاكمه الشيخ محمد ظاهر لانه خرج فقط في الاعتصام مطلوب للمحاكمه شيخ مرجان كل شيخ مرجان مصاب بشلل اصلا في يدي في النصف ها الراجل ضعيف مسكين ومتعذب من سوريا وظل في في السجن ومرحل هناك وكان يصيب بشزايا هناك لما كان في أفغانستان وهكذا يعني ورغم ذلك خرج هذا حر وشنار على القاعدين الذين لم يخرجوا في مثل هذه الاعتصامات وهذه التظاهرات وهي اضعف الايمان لا يوجد يوجد موجود ولكن اين هم لا, لا تكاد تجدهم وحتى لو وجدتهم فإنهم يستأصلون بسهولة جدا بمباركة المشايغ الذين يتأمونهم هؤلاء متشددون هؤلاء إرهابيين بارك الله فيكم طبعا جاء للإنزال الآن إن أنا تجاوزت بلغ السال الزبا والوقت قفز والأخ كان يسألني عن سيرة ذاتية بارك الله فيك أنا عفوا أطلنا عليكم في موضوع السيرة الزاتية وموضوع التاريخ هذا عرّج علينا أشياء كثيرة فنسأل الله العظيم الذي يريد أن يقرأ المعلومات هذه فقط كانت ردا على من يتهمون الشباب فالإخوة ضغطوا علي لابد أن تبرز لهم سيرتك الزاتية حتى لا يتهمنا المداخل للمداخل كلهم من هني استباعي عزا من شيخوا وبعضهم قال انا أحد الأخوة كنت لكم من قبل أرسل ليه وقال لي الشيخ الأل... قلت من شيخوك من الشيخ الذي تحبوهم ما رايك في الشيخ قال الشيخ الالباني يا شيخنا وعلمنا واج محمد الزمان وحيد ال... قلت س... لك شيوخا يعني ما الشيخ الالباني شيخ و... لا لا لا لننكر هذا أنا, أنا... انا هذا شيخ وكبير ما احد يستطيع يتكلم في ذلك لكن اذكر لي شيوخ الشيخ الالباني أنا بقى مع العبد الضعيف سأذكر لك شيوخا وعلماء ودراسات وبالنحل النظرية بطريقتكم يعني أقوى من اللي أنت عندكم بشهادات العلمية وشهادات تاريخية والمشاير أنت وأمثالك أعطونا, أعطونا ماس فاقة الشيخ الألباني أين تعلم رغم بشهاده الشيخ ابن باز وشهاده ابن عثيمين قالوا اخونا العلامه كانوا يذكرونه كان اخونا العلامه فضلت الشيخ يذكرونه بالتبجيل يعني رغم انهم يعلمون انه ليس له شيوخ اصلا هو علم نفسه بنفسه هكذا من رجل ساعاتي الى ان علم نفسه بنفسه بمنطقهم المفروض الشيخ الألباني لازمهم ان الشيخ الالباني ليس بالشيخ بلازمهم هم يعني ناس متخبطون فكانوا يضغطون على بعض الاخوه فالاخوه طلبوا مني فكنت اخير بركه لم اكتبها بنفسي يعني بطريقتي انا الذي ارتضيها لو انا اردت ان اكتب السيره الذاتيه بنفسي لكن امليت عليها باختصار هذه المسائل والمشاريع الذي بدأ بدا يعني الدعوه والدراسات والاشياء التي درسناها شرحنا الحمد لله انا في جمع شرح شرح المجلد الأول والثاني والثالث في صحيح البخاري وشارح كتاب الفقه وكل فقه العبادات الى قسم البيوع في في فقه السنه فقه السنه وشارح كتاب مصطلح الحديث وشارح كتاب اللي هو اللي في كتاب في المجتهد لابن ابن ده ده شرحه هذا وكتاب بفضل الله سبحانه وتعالى ليه دوره في اشرح العقيده الطحاويه قبل أن معنيش باحترام شديد بعض هؤلاء ما كانوا يعرفون يعني ايه العقيده الطحاويه افتكروها اكله ولا حلوه ولا شيء بفضل الله سبحانه وتعالى ومسجله على شرايط حوالي اربع وخمس شرايط ها في في هذه هذه سنه يعني مش بالملحق لسه الناس كانت لا تتم الا بالمشهور واللي يكتب الفضائيه او يكون له احد يضاع له كتب او شيء لكن الناس اللي ما لهم احد يضاع لهم شيء او لا يوجد لا ليس معروفا يعني فالحمد لله الواحد له دورات وشروح قديما حتى قبل أن أتي لنظن هنا خالص لا علاقه لها في دورات وشرعية وشروع أنا شارح مثلا في البداية والنهاية وشارح حتى الخلافة الراشدة من السيرة للخلافة الراشدة إلى حتى حدود الدولة الأموية تقريبا شارحها في المسجد وكان لي درس كل يوم خميس ودرس كل يوم جمعة فقدماش رح فيه من البداية والنهاية وبطريقتي يعني بلخصها من البداية والنهاية واشراح كل كل ناس عدد لا تخيب الله من كره والنجوع وياتونا للمجد للحضور من المغرب الى العشاء ومد العشاء حتى الناس تريد ان تستمع وكان يوم الجمعه في منطقه اخرى كنت أروح أسافر في منطقة بولاك وغيرها والمناطق هذه وأنت أخطب الجمعة وأروح أنا أدرس في بعض الأشياء حتى لما كنت أعمل حتى عندما كنت طالبا وحتى كنت أدرس هذه الإضافة إلى الدراسات التي هي في أصول الفقه وشارح كتاب أصول الفقه لعب وهاب خلاف أصول الفقه لشيخ أبو الزهرة الكتاب للا الكتاب الكتاب هو في في اصول للفقه للـ للـ كتاب, الرسالة كتاب الرساله كتاب الرساله اقرب الى من اسهل, أسهل من كتب اصول الفقه المعاصره تخيلوا اسهل من كتاب المستصفى يعني انا لما بدات انا أحد المشايخ قال لي تعال نقرا في كتاب المستصفى كنا بنقرا في القوانين اللي هو القانون الاول والقانون الثاني اللي في كتاب المستصفى والله قاعد الراجل قال لي بقول لك ده حاجه لغه تجيب الراجل عمال بيتكلم حاجات فلسفيه وحد وتعريف الحد والقصص حاجه كده عقيمة قلت له تعال شوف الغزالي اهو يعتبر ده غزالي تلميذ للشافعي ومن اعظم علماء الشافعيه على فكره الغزالي ها في, في كتبه ويعتبر في الوسيط وغيره اقول لك الغزالي عمده من اعماده المذهب ايضا ورغم ذلك <تصفيق> كلام شيخه اسهل منه هو علم الكلام والوعظ صعب جدا عبارات معقده لكن اقرا كلام السيوط وخاصه تحقيق العلامه الشيخ احمد شاكر رحمه الله عليه اللي اعطى له بريق ورونق والذي احيا هذا الكتاب بهذه هذا الجميل القشيب هذا فانا اقصد الكتاب الرساله انا كنت بشرحه واقراه عادي وكان سهل سبحان الله الناس كانوا متصور الرساله حاجه صعبه بس الواحد ما يشرحش إلا ما يكون عنده ملكة يعني يكون عنده مر على كتب قصير الفقه اصلا يا هذه كل يدخل الكتاب الوحيد حاولنا نقرأه جماعة وإحنا الطلبة والموافقات ونت... للشاطري رغم تفريعته على المذهب الملكي فحاولنا نقرأه تعبنا بزراعة إحنا كنا صغارة فجيبنا شيخ أزهاري ونم مننا وقلنا يعيد في الواجب نقرأ في الواجب مثلا أو نقرأ في بقى. وهو عمال إحنا كله إشرح لنا طابل للعبارة يقول لك والله العظيم رح رمى نفسه على الأرض كذا ورجل كفيف وظريف وأدمه خفيف فرح رمى نفسه على الأرض واستلقى على قفاه وقال والله العظيم ما فاهم حاجة وخلنا طبعا احنا كلنا عدنا نضحك لأنه هو العالم اللي جايبينه الشيخ أزاري وشيخ في المعهد أزاروي يشرح لنا الموافقات ويسهلها لنا طلع إن الرجل عمال نجي عيد العبارة وسيبنا إحنا نضرب اخماس في ازاش عشان نفاز نفصل كلمتين من كلام الشاطبي فطبعا اقصد هذه الاجتهادات حاولنا وحتى بعض المشايخ زي قل... اللي بذاتتونا بالشاطبي تبداوا ب ابداوا ب بال... ابو هب خلافه وابداوا ب ابو ابو وغيره والناس هذه فالحق... فبدأ فعلا الكلام صحيح العلم يبدا هكذا ب... بسيط هكذا حتى تصل الى الاعلى يعني هل عبارات الشاطبي الآن الواحد الحمد لله مستعجم علىه خلاص انتهى الكلام هذا قضيه ذات الإنسان اللي لسه بيبدأ مايروحش يقفزلي على على أشياء أعلى منه ولم يقرأ الكلام اللي هو الأيصر فالأيصر أو الحاجات اللي يقرأ أصول الفقه يقرأ أصول فقه مقارن الأول ثم يبدأ بقى على أصول يقرأ للبزداوي وغيره ويقرأ للنزئ بعدين لكن يقرأ الحاجات الأصول الفقه المقارنة حتى ما ت بالمستصفة وتتبدأ بالمنخول للرازي وغيره لا تبدأ بهؤلاء غلط هيكرهك في أصول الفقه اقرأ في الأيسر الحاجات البسيطة العلماء المعاصرين اللي كانت تساهلوا لك مذكرة الشنقية في أصول الفقه حاجات في التأكد كلام حتى لابن عسيمين في أصول الفقه اقرأ للكلام الشيخ أبو ظاهرة اقرأ ابوهاب خلاف مصطفى الشالبي اقرأ كتب كثيرة جدا ثم ابدأ بعد ذلك للكتب اللي هي اللي تحتاج الى نفس وصبر يعني. ها؟ فالاشياء كثيرة الحمد لله هناك اشياء ودورات وكتب قمنا بشرحها و... و... وتعليمها في ذلك كل حتى الرح... السيرة النبوية رحيق المخطومة هزا شرحته كنت اشرحه يكاد يكون عدة مرات لأول ما طلعت رغم ما فيهم بعض الأخطاء وفيهم وال... بعض الأشياء وهكذا وال... ال... ال... أو... او الاستنبطات ليست جيدة ولكن كان واحد بفضل الله لأن كتب عندنا كتب بصيرة أخرى مع... م... م... تدعمه ولكن كان هذا من ناحية العوام او طلبة العلم كان سهل يعني يعتبر سهل لهم فكان بسيط وسهل يعني في هذه الب... الحمد لله أشياء كثيرة لا تحضرني الآن ولكن الحمد لله نحن خدام لهذا الدين وبناخدهه حيث كنا وناخده بالمتاح لنا وزيك انا نصيحتي للشباب الذين يستمعون الينا الان نصيحتي لهم لا تضيع وقتك فيما لا فائده منه لا تضيع وقتك أي اي ماده علميه امامك اقراها هتقول منتظر الجهاد في سبيل الله يا اخي لما الجهاد في سبيل الله اترك الكتاب واذهب واذهب انت فاضي لا يعني لا هذا ولا ذاك يعني ما هو العلم هذا جهاد ايضا نوع من الجهاد انك بتدافع عن هؤلاء مش الرسول قال بالسناتكم جهاد المش بالسن اذا نوع من انواع الجهاد يا اخي وبعدين ماذا عساك ان تقدم انت جالس عاجز شيء انت شاب استوعب كل هذه العلوم امامك الان هو كان بيقرا كذا انا بتعجب على كسل الاخوه الذين لا يقراون هو كان بيقرا في عده مجالات في وقت واحد بالاضافه الى التعليم لا تنسوا بيدرس دراسته الشخصية بالاضافه ان ان احنا كنا فقراء بسيطاء كان الواحد يروح يذهب يركب القطار ما كانش المواصلات لا سدهذه السهوله قلنا روح اي محاضره للشيخ من ذره محافظه لمحافظه مكان بعيد والواحد كان عنده امتحانات وعنده مشاكل ويا دوبك اجره عندك ولا تدري هتاكل ام لا تاكل وتمشي احيانا توفر حتى تمشي انا مره مشيت من منطقة منطقه المحافظه لمحافظه والله بيكاد. لان ما كانش عندي الفلوس كانت عندي اجره ال ال ال بتاع معيشه الاخوه المصريين لا يعرفون هذه الاشياء حاجه جدا اصغر من خمسه قروش يعني فيها حاجه اسمها قرش وتعريفه نصف القرش حاجه صغيره جدا ولكن المواصلات كانت في منهم بثلاثه صاغ أو بخ... بربع ب 4 ب... ب... قرشين وفي بعضهم بخمسة كروش لكن كان القطار عشان يوصل إلى محافظة أخرى بخمسة كروش فأنا نعمل إيه؟ لو أنا دفعت أي شيء فهذا ضيع فاضطرت أمشي صباعي مع الجزمة كانت ضيقة يعني الجزمة حتى كادت أن تشتكي مني يعني فظلت أمشي من, من, من طريق الجامعة من جامعة القيارة حتى وصلت إلى مكان بعد محطة رمسيس والمنطقة اللي حولها تطالع هناك عند منشية الصادر وراح في طريق الـ اسمها الـ الـ بعد منشية الصادر وتروح على طريق التروكسي مناطق ومنطق... بعيدة جدا مناطق كبيرة جدا الغفري حق... طار طار ورم لدركة النطار من المشي يعني الجزمة كان ضيقة و... وعلى قد حالها هكذا مساكين والمسلات ضعيفة وكنت عاوز اوفر فرحت امشي ها في الناس يعني ال التعريفة 5 مليم اخ ما شاء الله بارك الله لان انت مصر قديم وعتيق اكيد ده بعض الشباب لا يعرفون هذه هي نوع من النوع من النو في الكلور الان إن عندما نذكر 5 تعريفة وتعريفة ومليم الناس والناس تتعجب مليم هذا الشيء يعني زي البنس اعتقد مثل هذا يعني. لكن ان احنا طبعا نعيشه في يعني في قرن غير يعني ارى يعني احنا بالناس بالنسبه لما نتكلم مع الشباب الجدد او الشباب الان المعصرين لو كلمتوهم بهذه الصحة الاشياء يا يعني اعتقدون اننا من من بعثنا من قرن آخر يعني او اهل كهف تجد غربه واللغه تكون بعيدة لو لولا الدين لا ضاعت يعني لو ان الخطاب الدين موحد لا لكنا صرنا غرباء وصارت الغربة فوق هذه الغربة لأن لا تساعد تخاطبهم باللغة الحديثة ولا هذه هذه الأشياء لكن الذي يجعل الشباب تعاون معنا هو الدين ولغة القرآن ولغة الحديث يفهمونها لكن تكلمهم باللغة المعصرة والله يقولوا بعض الكلمات والجمل انا لا أفهمها حاجات معصرة ولهم مصطلحات غريبة انا لا أفهمها بصراحة ولا أفهم ماذا يريدون فلكن وهم ايضا لا يفهمون علينا إذا خلقت في القرن الذي الذي لست الذي خلقت فيه وابعثت في في غير قرن فانت غريبه يعني لما القرن في مكان في قرن آخر فانت غريب فتتمنى في هذه الحاله ان يقبض الله روحه كما كان لاصحاب الكاف يعني لانهم كانوا غرباء صاروا بعد ثلاث مئات صاروا غرباء استحاله ان يعيشوا مع هؤلاء البشر فبلغ بلغ بهم الله الايه خلاص انتهى الامر فبرك الله فيكم وان شاء الله انتم جعلتونا نستسل ونسترسل في احاديث شخصية فمعزلة على هذه الاحاديث الشخصية فنسأل الله العظيم رب العرش عظيم ان يتغمدنا وإياكم برحمته وان يبصرنا بامر دينا وانا بس نصيحتي بالشباب ان يصبروا وماذا يفعلون في مثلا في سوريا وغيرها يصبروا على الناس في الدعوة والناس تعبوا كثيرا وحتى في مصر وغيرها وفي تونس وكل هذه البلاد تحتاج إلى صبر في الدعوة كيف نبلغ الدعوة عن طريق الصبر تدعو تصبر على لعب الناس وأزى الناس والتشويش عليهم وتترفق بهم لأنهم ضحايا حملة إعلامية شريسة جدا وضحايا ضلال الشيوخ وثانيا الشباب يقرا يقرا لا يعتمد على الانترنت فقط يعني معظم الشباب ياخذوا معلومات معلوماته الان من جوجل ويقطع وقص ولاصق ويروح يفتي بعض الشباب بيفتي في الدين يعني بعض الشباب بيفتي في الدين من نتيجه اللي هو البحث السهل هذا البحث هذا قد يفيدك احيانا وقد لا يفيدك قد تكون المعلومه خطأ او يعني لا تريد لا لا يعني بعض الشباب يريد أن يتذبب قبل أن يتحصرم يعني ما يمرش محر محر محر محر مرحلة يصل فيها الزبيب يكون عايز يوصل على طول يكون زبيبا فهذه لا بد من الصبر ولا بد من الإنسان يعود نفسه على القراءة ويختار الموضوعات المحبة له يعني لا نقول لك افتح الكتاب وقرأه من الجلدة للجلدة لا اقرأ موضوعات سهلة اقرأ أشياء تحبها اف افتح الفهرس وعنوين تلفت نظرك اقرأها في البيئة حتى تتدرب على القراءة يكون عندك دربة في القراءة واستمع جيد لمن سبقوك والمشايخ لأن المشايخ والعلماء الذين تتواصلوا في الحق غالبا ممكن يختصروا لك مسافة يعني ممكن تقعد تتخبط خبط عشواء وتتوف في غابة الكتب ممكن الشيخ يختصر لك الموضوع يعني اه اقرأ هذا أفضل لك اي اي بي بي كأنك قرأت مئة كتاب أحان تسمع عن ممكن المحاضرة دي تختصر لك عشرات الكتب وتشير إليك هي في غنى عن الكتاب طبعا ولكن بتختصر لك وتعمل لك مفتاح للتوسع مفتاح تتصل إلى المعلومة بسهولة نتمنى ان ربنا يحفظ الإسلام والمسلمين وطبعا أبشر إن شاء الله الإسلام لا ولن يموت بإذن الله سبحانه وتعالى لا في مصر ولا في السورية ولا في تونس ولا في غيرها وسيظل هكذا نعم ينكسر المسلمون أحيانا ولكن إن شاء الله سيأتي جيل جديد وهذا الجيل الحمد لله نحسبه من أفضل من غيره إن شاء الله فيهم القوة والحماس ولكن إن شاء الله يحتاجون إلى مشايخ وإلى قادة أو فياء هم الذين يخدون بهم هذا المسير وعازمه كي يكون الحكم كله لله ان شاء الله بارك الله فيكم وأشكركم جميعا على حسن استماعكم وصبركم معنا الإدارة وجه كلامي أيضا للإدارة بارك الله فيكم جميعا ومن قاموا بحواري ومن قاموا بالاستماع وكل الإخوة الذين استمعوا إلي الآن فأشكرهم جميعا ونطلب منهم أن يعني إلا ينسونا من صالح دعواتهم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظ جميل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته في صوت يا والي في صوت عندي ولا يعني لا أقول إلا يعني كما قال الشاعر كر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجل الفواد الصادي كما قال الأول يعني السباعي يعني يقول أن أسير خلف الكاب النجف ذا عرج مؤملا غير الذي يقضي به عرج لأن به من بعد ما سبق فكم رب السماء في ذاك من فارج وأن بقيت بله الأرض مقرعا فما على أعرج في ذاك من حرج جزاك الله خيرا شيخنا الحبيب واسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظك وأن يحفظك في الدنيا لكن ما نريد أن نشق عليك وأن نكلفك في قطاقتك لعلمنا أن يصيبك مشقة بعد هذا الجلوس الطويل خلف المايك وخلف الشاشة آه لكن أنبه شيخنا حفظك الله إلى أن هناك طلبات كثيرة من الإخوة بأن تقيم دورة اخرى على غراري أو على مجارة دورة الإيمان التي أعقدتها والتي تشرفنا باستجازة عنكم منها وكذلك يعني احد الاخوه يعني ارسل يسال انا لا لا لا اشق عليك والله الشيخ الشيخ يتكلم اربع ساعات تقريبا او ثلاث ساعات ونص فرفقوا بالشيخ يا اخوان ارفقوا بالشيخ حفظكم الله ولعلى يعني باذن الله اسئله تدون وتبقى ولا أعلم لقاء القدم الطرح على الشيخ أيضا شيخنا من الأسئلة التي يعني أثارت انتباهي لعل الشيخ سمعنا لحدهم يسأل يقول لماذا الشيخ هاني اختار تسمية مركزه في لندن باسم المقريزي مع أن المقريزي عبيدي ولا أعلم كتاب في مناقب الخلفاء العبيديين عبيدي في أصوله ولكن في الاعتقاد من أهل السنة فما السر أن الشيخ هاني المقريزي مع درايتي بالتاريخ تم المركز بالمقريزي اسئله كثيره سبحان الله <تسجيل> الاخوه <تصفيق> لا لا لا شوف اخوان الدور الدور بيننا للسلام على الشيخ فقط اما طرح الاسئله فرقم بالشيخ يا اخوان طيب يا اخوات بارك الله لعل فيما بعد المهاجر سؤالك عندي يا المهاجر السؤال موجود ان شاء الله لعل في لقاء قادم باذن الله بيننا عشان نتعرف طيب الأخ سعد الخير تسمعني يا أخ أخونا سعد بارك رفيك أي الأخ سعد الخير ما يسمعنا طيب ماك بحس نزل يده الأخ المهاجر المهاجر إذا بت... سؤالك فيما بعد الله يكرنك سؤالك ما بعد إذا تريد تسمع الشيخ تفضل أو تعليق أو كذا لكن السؤال فيما بعد إن شاء الله في اللقائنا آخ طيب لك المهاجر تفضل طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وإخواني مسلمين حياكم الله شيخنا الحبيب الدكتورة يعني يا إخوة ما ينفعش نقول سؤال يعني أنا أسلم على الشيخ أنا سؤال واحد بس <تصفيق> سؤال واحد الشيخ كان المفرضي في المرة القادمة كلا يا أخي كلا يا نريد الشيخ المعاملة نحن نحبك في الله شيخ ما أولا وأخيرا وأصدر الله عز وجل أن المهاجر سؤالك حالي. لا لا لا لا لا لا لا والله لأتفهم سؤالي أنا معلق يا إخوة سؤالي فقط معلق بالشيخ نفسه يعني نريد أن, أن, أن نبعد الشبهات عن الشيخ يعني هناك أخوة يقولون أن الشيخ كان محاميا وكيف كان محاميا ويتحاكم الى التغوط فانا كنت ادافع عن الشيخ كثيرا تمام فبس كنت عالي الشيخ بس يعلق عليه بارك الله فيك يا شيخ ما لو بس هو ده السؤال بس اخر سؤال لان انا مستنيك من زمان وانا يعتبر من, من اقدم واحد في في الدور يعني. فليه الحق ان انا طيب اتفضل معاك يا اخويا طيب السلام عليكم طيب أنا وصلني سواء لك في, المو... في الخاص يا... المهاجر الله يهديك الشيخ دكتور ما لها علاقة بالمحامات شيخ طبيب ولا لها علاقة بالمحامات ولا يشتغل بالمحامات والحيات وهذا هو يسمعني ويقر كلامي الله يهديك المهاجر قلنا لك لا تطرح سواء طيب الأخ لاندنج الأخ لاندنج الأخ القاعقاع بسرعة ترى أنا على الإسم مرة مرتين ما أرد لبعدت الأخ القعقاء 90 ما يسمع طيب الأخ أبو عبيدة أبو عبيدة الشيخ دكتور وله لها علاقة بالمحامة وله لها علاقة بشيء الله يهديكم بس انطلعوا الاشياءات وتطلقوا الله يعينك الشيخاني والله الأبو عبيدة أبو عبيدة لكن مايك أبو عبيدة صدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على غسول الله وعلى طيب السلام عليكم عذرا أخونا أبو عبيدة صوت قطع عندك بشدة صوت, صوت واضح يا والي والي عنزم شيخنا الفاضل يا والي الرحمن الرحيم بارك الله فيكم جزاكم لكم خيرا خير. حياكم الله طبعا انا سعيد انا اتمنى ان معكم في الصباح يعني نجلس مع الصعبة الطيبة و انا اعتقد ان بعض الاخوة يريد ان يسأل نعم ولكن نحن بدأنا منذ تقريمة ثلاث ساعات ونصف او اربع ساعات فبدأنا ولكن كان بعض الاخوة ربما كان متغيبا الله اعلم فممكن ان شاء الله نخصص حصة اخرى او لقاء اخر نتناقش كيفما في بعد ان شاء الله بالنسبة للاخ الذي سأل عن المقريزي <تصفيق> طريقة هذه الموضوع مركز المقريزي أصلا كنت أعطي دروسا لأخوة بنعطي فعيد كنت أنا متخصص في التاريخ وبعض الأخوة الطيبين من أخوة المغاربة ومن طلب يعني الناس أنا بدرسون هنا دراسات عالية وغيره فطلبوا مني قالوا نعمل مثل مركز دراسات وأبحاث وننزل بعض الكتيبات وهكذا فقال نختار اسم فقال نختار اسم يعني لدراسة التاريخ فأنا كنت أريد شيء نختار اسم إيش إيش لقيت. فأفكر قلت نختار اسم مؤرخ مثلاً فاخترت مركز ابن حجر يعني شكل ابن حجر اسم هكذا يعني العوام ستضحك عندما يسمعون ابن حجر هكذا تعاف العوام وخاصة في مصر يعني من أكثر الناس نباهة وفكاهة و يعني يحوروا لك الأشياء على طول بسرعة فقلت طيب نقول اختار اسم غير ابن حجر قلت نختار واحد اه... نختار ابن تغري بردي كنت معجب أنا بابن تغري بردي فقلت ده يعني أعرف أسوأ مما من ابن حجر ابن حجر أهول ابن تغري بردي ناس تفتكيرها تعويزة او يفتكروها تميمه هذه واسم ايش ابن تغريبر لا عشان ينطقوه يحتاجون الى حاشيه فينطقوه سينطقونه خطا فقلت اجيب ابن تغريبر مين؟, مين من المؤرخين اللي يكون سهل فجاءت في دماغي مين المقريزي يعني جاءت هكذا وقلت المقريزي والله في اسم المقريزي الساهل انا عارف سيكون صعب عليهم من هو المقريزي فقلت الناس ستتعود لأن اسم المقريزي ينطق سهلا حتى ما يكتب في الإعلام هيكتب بسهولة يعني كل شيء متواقق وكلمة واحدة ولا يوجد فيها كلمتين فخترت اسم المقريزي ما تظهره شيخ من مشايخ المرخين الكبار ها لا يوجد عندي مثلا أعرف طعن وغمز الناس فيه في, في كتابه ما تكالى عن تاريخ الدولة العبيدية وغيرها ولكن لأنه قالوا عنده ولاء عبيدي ونسب عبيدي وكان يحن إلى ال... هذه كان طبعاً وبعضهم غمزه بابن حجر كان له غمازات رحمة الله عليه من له يعني بسبب يعني نوع معين انتقادات عنده ولكنه كان يستفيد منه ويقول يعني أخونا يا شيخ المؤرخ هكذا يحتاربه ولكن الرجل عقيدته صافية صحيحة وله وترضيه عن الصحابة ودفاعه وله كتاب في التوحيد وله كتاب حاجات جيده جدا يعني عالم عالم من العلماء المسلمين من السنه لا هذا كلام هراء يعني لكن قد يكون من من, من نسبه وهو تكلم ان هو يعني يعني اصله عبيدي في ناحيه العائلة العائله الاسره سواء بالولاء او بالنسب ولكن في النهايه عقيدته صحيحه انا ده لا لا لا يهمني انه هو كان اصله ايش مهم عقدته ايش الرجل كان محتسبا عينه كان معين من السلطان محتسبا في ذلك الوقت وهو اللي, اللي بيأمر بالمعروف والمنكر اللي بيقيم ببشر الاسواق وتطريف الميزان والتجار هذا وال... محتسب يعني محتسب بالباق القاهرة يعني. ف انا اقصد ان المهم المقريزي سمى اختيار وعلى هذا الأساس لا يوجد اي اساس كان عباره عن اختيار أسماء فوجدته اسهل الاسماء هذا هو اللي ده سبب المساله بسيطه ولا هيش فيها اي تعقيدات الطريف في الامر اننا بعد نشر مركز المقريزي صار اسمه يتداول وخاصه في احداث أفغانستان فصار كل شيء يطق انت من مدير مركز المقريزي صاروا متخصص في الحركات الإسلامية فصاروا يقولوا لي مدير مكتن المقريزي وكنت أفضل هذه فكانوا يسألوني الصحفيين سواء العرب أو, الـ أو الـ الأجانب أو الغربية من هو المقريزي؟ كيف المقريزي؟ يعني إيش؟ يعني إيش؟ وميقولوا أكلة حلوة داوة اسم داوة مين هو المقريزي يا عم المقريزي هذا رجل مؤرخ وبعض الناس بعض الناس حتى مشايخ وبعض يعني لا كل مين المقريزي اه كله ده الشيخ تقي الدين المقريزي يا عم ده راجل مؤرخ صاحب, صاحب كتاب السلوك وصاحب كده ما في المهم في النهاية هذه يعني حتى الناس بعد ذلك الحمد لله صار يعني مشهورا ان اسم المقري الناس صار صار مثل الماركه التجارية يعني ها معروف اسمه المقري بالنسبه للاخ الذي سأل عن المحاماه والعمل في المحاماه نعم انا انا انا اشتغلت في المحاماه الاخ عيد العدة بارك الله فيك وجزاك الله على حسن ظنك نعم انا عملت في المحاماه وكنت في ذلك الوقت سبب اختيار المحمى للأسف الشديد للأسف الشديد والحمد لله ربنا تبع عني تبع يعني أنا ما في أحد سألاني عن هذه المحمى وقلت له أعمل فيها كنت لا يجوز العمل أصلا فيها لأنني عملت فيها لا لأنني أعرف, أعرف بواطنها ومصايبها ودخائلها وكفرياتها يعني هذا أعرف ذلك ولذلك لكن انا كان الهدف كان سبب الشغل في المحمى ايش كان العمل وكان لها اهميه في ذلك الوقت كنا في السجن انا وكان ياتينا سبب قبل السجن كانت في احداث الفنيه العسكريه بعد في العسكري اشكال كان حدثت قضيه شكري مصطفى ومحاكمه شكري مصطفى وكانت الوسائل اللي اتكلمنا كان الشيخ الدكتور عبد الله رشوان كان كنا نستمع اليه كان بيدافع وسجلت دفاعاته عن شكر مصطفى وجمال تكفير ونيجرا بمرافعات كانت بتسجيل وكنا معجبين بطريقته في الدفاع والكلام في الشريعه والدين حاجات كانت ودفاعه عن هؤلاء الشباب والاخوه هكذا ف المساله استهوت لما بخصه وجدت قيمه ان المحامي في ذلك الوقت اللي بيدافع عن هذا المظلوم بيدخل له يستطيع أن يقترب منه يستطيع أن ينقل عنه يستطيع أن يهدي من روع الشخص يعني كانت مهنة المحامة بهذا المقيس فقط وليس قصة المسألة الشرعية وفي ذلك الوقت بعض الفتاوى بعض العلماء قفتوا فتاوى كانت متنقضة وفتاوى كانت فيها شيء حتى في الشيخ جزائري والشيخ ابن باز والشيقة بعض الاخوة اللي راحوا ذهبوا قال لهم اه هي اقرب الى الوكالة يعني انها مثل الوكالة وكيل عن كذا وانه يتوكلك حتى انك تدافع عنه وهذا طبقا للقانون ولكن هم طبعا ربما غاب عنهم طبيعة هذا العمل وان في العمل هذا يعني منظومة كفرية كاملة يعني بتحكمه وان كان هؤلاء خطرهم أقل من قطر القاضي ووكيل الميابة لأن قاضي ووكيل الميابة هو الذي يحكم هو الذي مصيره هو, هو الذي يدافع عن الدستور ويدافع عن القانون وهو الذي يحكم على الناس أما المحامي لا عمل له إلا أن هو يحاول يدافع ويبرر أو يقلل ليس له سلطة يعني ليست له سلطة فده اللي كان مخفف المسألة ولكن احنا كنا في دولة كانت متوحشه على النظام على شباب الجامعات الاسلاميه في ذلك الوقت وكان كل المحامين في ذلك الوقت من العلمانين والقويين والليبراليين والشعوب فظهر بعض المحامين الشامين زي ما ذكر دكتور عبد الله رشوان ثم بعد ذلك كان الشيخ الاستاذ يوسف صقرو ثم بعد ذلك كان مختار نروح وغيره يعني من هؤلاء الذين ظهروا في ذلك الوقت فهذا هو السبب لذلك الـ الـ الـ إن إحنا طبعا حدثت أحداث 81 في ذلك الوقت وجدنا أننا ممنوعين عن العالم وكان المحامين يأتون إلينا وكانت فرصة وإنهم يدفعوا ويتقتلوا من أجلنا ونصرون قضايانا فكانت الفكرة استهوة أن الواحد لماذا لا يدفع عن هؤلاء الإخوة وعن هؤلاء المظلمين واستفتنا بعض المشايخ شيخ عبلاطيف مشتهري وغيره وبعض في ذلك الوقت يعني وأجازوا في الحدود هذه وقالوا انها اذا كنت تعلم انه مظلوم وانت متأكد انك لا آآ انك آآ لا ترضى بالحكم بما يحكموك بغير ما الله وانك متأكد من ذلك ولكن انك على اقرب الى الوكالة وانك تحاول تخفف عنه الظلم هذه هي عركة الحجة يعني والزريعة في هذا الوقت وان احنا بنتكلم فقط كلها عبارة عن تظلمات عبارة عن تخفيف عبارة عن الدفاع عنهم هذه فقط كلها قضايا اسلاء قضايا الشباب حركات السامين الذين يترونهم كل هؤلاء هم دول وانا انا كنت منهم أيضا من الذين كان يدافع عني هؤلاء المحامون سواء من المحامين الإسلاميين او غير اللي هم إسلاميين هؤلاء هم الذين وكنا نعرف قيمة هذا لأنهم كانوا هم يدخلون لنا الأشياء وكثير أكثر من مئة محامي تم اعتقالهم بسبب انهم باتهام أنهم يصدرون أشياء ويوردون أشياء ويدخلون معلومات والدولة توحشت مع المحامين وتعتبرتهم أعداء وكانت تلاحقهم وانا منهم أيضا يعني ها فالمساله في كانت مجرد هذا يعني ها يعلم الله سبحانه وتعالى ما الواحد تكسب منهم بالعكس ده كل ده احنا, احنا كنا نتاجر في الفقر يعني القضيه كلهم اخوه مظلومين واحد جاي لك من الصعيد وناس اب فقير واحد يقول لك اعمل لي ابني دافع كنا بنعمل ما يسمى المجموعة لجان لتأسيس للدفاع عن هؤلاء المظلمين مثلا احد الناس اللي يكون ساري او شيء يدفع تكليف بعض تصوير القضية يدفع بعض تكليف بعض النقل لما تروح للمحكمة او تزوروا في السجن او غير ذلك وصراعات وضربوا ياما اوزينا حتى في, الم... في ايام السجن كان مرة ضربونا بالعصي قصرونا احنا كمحامين حتى ومع الاهالي امام سجن استقبال تورا واشياء كثيرة وان نرفع كل يوم في النيابة بسبب مشاكل مع السجون والتعذيب الناس وفلان مش موجود نروح كن في جريد اسمع الحقيقة في ذلك الوقت وبعد الجرائد والنور وغيرها وكنا نرسل نعمل شكاوى وبلاغات وهذه كانت بداية تعاوننا مع الصحافة مع و ظهور صحافيين اسلاميين وكنا بننشر البيانات وهكذا وكانت منظمات الانسان حقوق الانسان مفتوحه والعفو وغيرها فكنا بن ايه بنتعامل معاهم ايضا حتى نبرز قضايا الناس مثلا اي اخ كان يختفي واهله لا يعرفونه ولا كانوا بياخدوه بلا ذغل كنا مثلا اروح اقدم بلاغ في اليمن هو ان هم قتلوه انا كنت اتهمهم كده انهم قتلوه سفوج جسديا وان الدوله اخفته واتهام في في ذلك الوقت لا بد ان ان يحققوا في في الشكوى يقول لك لا ده ده هو موجود اهوت وده كذاب وكده كويس نبقى كذابين بس الناس ما كانوا حتى لا يخفوههم وحتى لا يقتلوهم كانت هذه هو هذه الذريعه الوحد كان بي بي يرتزق من أشياء أخرى الحمد لله كان بعض التجارات هنا بعض الأشياء هنا حاجات بجوار لا ي... ما ينفع أن محامي يرتزق من مينة المحامة مستحيل أي أحد. ت... لابد أن ت... ت... تدفع عن الحرام تدفع عن أشياء حتى تكسب مالا هي مغرية جدا لو مشيت في الحرام مشيت في الباطل لكن لا بد ان اللي يريد ان يكون مثلا عنده تجاره وكن كان يعني ابني لو عندك تقدر تجاجر تقدر تبيع حاجة تبيع اشياء ليك مشروع وتروح تدافع فقط عن المظلومين هؤلاء كان المشايخ يقولون لنا ذلك في ذلك الوقت وان هذه لحدودها يعني نجرد حتى تنقذ هؤلاء الغرقى كان يعني هذا هو الهدف لكن انا في النهايه بعد ذلك انا لا انا بعض الشباب كانوا في كليه حقوق وبعض شويه اتصلوا بيا كانوا في مصر حذف اي في ال... من وانا كنت في مصر وبعد ما وأنا كنت بعد ما خلاص وهربت كمان فكنت اقول لهم لا تعملوا بهذه وانا كنت اقول له طب يقول لك انا هترك كليه الحقوق واشتغل في اي حاجه كله لا كمل كليه الحقوق ولا تشتغل بيها يا اخي خلص الدراسه وخذ البكالوريوس لا ت... لا تتعب أه... لا تتعب ابايك يا لا لا تتعبهم خدها وخلاص ما تخليش تسيبوه الحسره خدها واشتغل في إن شاء الله تشتغل في الشارع في حمال حتى في, الـ في, الـ في الشارع المهم يخلص حتى أباء أبويك يعني أغضبان ويكرهوا حتى الدين والإسلام بسبب بسبب هذا ما تنفرهم ولا تشتغل في هذه المهنة فأنا رأي فيها أنها أن مهنة أقل ما فيها أنها عبارة عن حرام أقل ما فيها أنها ترتكب فيها الحرام سواء شيئة أم أبيت فيها أشياء كثيرة على خطر وخطر الاستمرار فيها وان فيها يعني شبهات كثيره جدا من التحكم للطاغوت وقد يصل الى الارادة او الرضا فلانس الله السلامه ان يعفو عنا ويتوب عنا فهذا هو انا انا انا كل يوم استغفر الله سبحانه وتعالى وأقول يا رب يأتوب علي من أنه عملي بهذه المهنة ويعلم ربي ان أنا كنت سببها أنا كنت في السجن اصلا لما بدأت في هذه المهنة بعدما درستها بأنني كنت مولع بالدفاع عن المظلومين وخاصة في قضية التكفير والهجرة هذه ثم بعد ذلك قوة المحامين الذين كانوا يزوروننا في قضية اغتيال السادات فكانت هذه شجعت مهمة المحامي, المحامي قوة المحامي في ذلك الوقت عنده صلاحيات يستطيع يدخلك في أي مكان يدخلك قسم الشرطة يدخلك يعني الواحد كان بيخرج انا كنت بيخرج بعض الناس من الحبس هكذا يعني ادخلهم بمامور قسم الشرطه السيدنا عارف ان انا فلان ومحامي وكذا وكنت باجيب لهم بقى كتب واشياء يا انطماعين هما طبع مرتشي عشان تجيب له الكتب بيقول لي كتاب رياض الصالحين واحد كل لك كتاب كان قامها الشيخ الزرق ابو زرق القرموني طبع كتاب اللي هو فافير الله بعض الكتب الحجاب بعض الكتب اللي هي المختصر من هدي القصدين كل واحد بيروح يشتري يعطيها للمأمور رئيس القسم لماذا لان اي اخ اتصل بيك اقبضوا عليه بسبب البطاقه قبضوا عليه في الشارع وقفوا رئيس المباحث مره راجع مره من المسجد بعد الفجر لقيت مجموعة اثنين من الاخين كده موقفين موقفهم رئيس المباحث ومشتبه فيهم عاوز خدتهم في ايدي وانا ماشي لان قلت له ايش هذا انتم واقفين هنا ليه مصطفى الباشا ده ولا مصطفى رئيس المباحث اهلا وسهلا يسلم وعرفني وقلت له ايش موقف الناس دي ليه قال لي انت تعرفهم قلت له ايوه ليش ده دول مسلمين ده ده ابو فلان علان ومش عارف عم... قال لي اللي جابهم في المكان ده ومش عاملين بطائق يعني كان حاجات كلها مبررات اللي كانت كانك بترضي نفسك عن لكن في النهايه انا يعني هذه مهنه فيها قلق كثير وشبهات كثيرة ولذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علي وعلى من مارس هذه المهنة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولكم والحمد لله ربنا طبعا انا لازم ننصح الناس ان هذه المهنة في منطقة خطورة جدا ولكن انا أتقبل العزر لبعض الذين لا يفهمون ما وصلتوا إليه يعني بعض الشباب الذين يشتغلونها الآن هم بقى عندهم حسن النية وبعضهم يظن أنها تدافع عن الإسلام ويدافع عن الشباب المصدور يعني هم هكذا لغم أن في أيامنا كانت أفضل كانوا يحترموننا كثيرا وكانت في أيامنا كانت الدولة لم تتوحش بهذه الطريقة وتهين المحامين بهذه الطريقة بالإضافة إلى كانت قضية المحامي كان له فايدة يعني على أقل بتدخل بتزوره بتجيبهم يعني اتحاول تتزولم ويخرجوا معك بعد كده مهنت المحمية صارت لقمة لها بسبب ايش بسبب ان هما ما عادت الالهاء السبب اللي جعلك تستغل فيها ما عاد يسألوا فيك ما عاد يفرجوا عن حد ما بيفرجواش عن حد اصلا ولا حد ولا انت لو اشتكت من هنا للصفح اقصر حاجة شيء اعلامي فقط انك بتنادت بهم اعلامية واذا ممكن تفعله من غير المحمية يعني ممكن لو انت شغال صاحب يشغال دارس باي شيء او م بال... بال... الآن صارت نبعا في... في منتديات وإنترنت وفي فيسبوك ممكن أي إنسان ملوش أي مهنة يعرف ي... يندد بالظلم وغيره ولكن في أي منه هذه هي الذي يريد أن يقوم آ... شيئا يقومه على هذا آ... الأساس والحمد لله آ... هذا هو وأنا يعني ما, ما في داعي ال... الإخوة بارك الله فيكم يعني في اخوه بساعات احيانا بيزودوها ويبالغوا في الموضوع هذا اكثر من اللازم انا طبعا لولا ان الوقت فات انا ما كنت انا ده هذا وقت يحتاج الى يعني يعني رد كبير جدا يعني ولكن انا بختصر على اخ حتى يريح نفسه انا يا اخي استغفر الله اتوب الى الله من هذه المهنه خلاص ترتاح حتى لا تختصر عن نفسك ولا تتعب نفسك نهائيا وأنا لا أشجع ولا أحرض وأقول للناس في العالم المهنة دي يجب أن تترك وحرم العمل فيها أنا أقل شيء في أنها مملوعة بالشبهات والألغام شرعية فلذلك الآن نحن نقول للناس قوموا ضد الظالمين قوموا ضد هؤلاء المجرمين الناس الناس ما عادل السكوت يجب الأمر بها منكر الصورات بدون أسنان لا قيمة لها السنان هي التي تستطيع أن تأكل بها اللح ما تستطيع أو إلا الإنسان يكون من غير أسنان كيف سياء يكون مسكين لا يستطيع ان يبلع الطعام وربما تأتي في قطعة لح يعني تسد زورها ويموت ببعدها فلذلك لابد من الصورات والأتصامات تكون لها أسنان أما قصة حناجر فقط لن يجد مع هؤلاء المجمين فبارك الله فيكم وأنا يعني أسأل الله أن يكون ووفيت في مثل هذه المسألة وبلغوها عني ولا أحد يعني يخجل من هذا الأمر ويقول لا شيخ يعمل في المحامة ويحاول يدفع عني بطريقة يعني يبرر لي أنا قلت هذا هو السبب في البداية أن أنا لماذا دخلت إلى مينة المحامة ولم نكن نرتزق بها الحمد لله وكل من الذي يشتغل ويدافع عن الإخوة دائما كل أخوة معظم فقراء ومظلومين ما الذي سيدفع لك حتى أجرة القضية المسألة كانت صعبة جدا والذين مرسوا معي وكانوا معنا في أعضاء في هذه اللجان يعلمون ذلك وأقبنا دعوة جماعية من ناحية الالتزام الديني واللحة التي اصدروا لها وهذه الحمد لله كلها كسرت في أيامنا فضل الله بذلك الوقت فالمسألة الآن الحمد لله النتيجة لا لا يجوز العمل فيها وهذه فيها خطورة كبيرة جدا عليك من ناحية الدينية والشرعية دافع عن الإسلام والسلم بأي طريقة أخرى ولكن الذين يعملون الآن ولا يستطيعون أن يخرجوا أو ربما هو متحمس او مصر عليها فنحاول ينصح بالوطف وباللين وتفهمه من ناحية الشرعية ولكن يعني لا, لا تصل أنك تروح خبط حكم كفري هكذا من كفر العين فيعني يجب الحذر لأن الناس عندها ربما رب بعض الشبهات في التأويل وعندها بعض الـ الـ الأشياء والأمور في أمور بتلتبس على بعض الناس مثل ما مسألة البرلمانات مثلا ملتبسة على الناس المنتخبين دوله اللي, اللي بينتخبوا هؤلاء الشعب هل تستطيع تكفرهم بالعين هكذا لأنهم بينتخبوا لأن ملتبسة على المشيخ الأمة بيجيزوا الانتخابات ده علماء اللي هم الشرعيات أما الذين لا يجيزونها ويحرمونها مثلي ومثل بعض المشايخ مثل الشيخ محمد محمد المخدسي ومثل الشيخ الدكتور أيما نزار ومثل الشيخ أبو قتاد عدد لا يسمعه العوام لا يعرفونه ولا يسمعون عنه أصلا يعني ف... فأنت هم يسمعون عن كل هؤلاء المشايخ وعتى شيخ الفضائيات يجب الأمر ملتبس ولا يوجد لا يوجد استفادة بيان ولا موضوع كما قال الدكتور سيد إمام قديما في كتابه لا, لا يوجد أن الناس العلماء عارفة أن عملية الانتخاب هذا خلاص لا أحد يجهله لا الناس, الناس فاكر أن العملية شرعية وأن الدين هيجي عن طريق هذا وإنتوا اللي باطل وإنتوا اللي غلطانين فالعملية صعبة صعبة جدا مبارك الله فيكم الدكتور سيد إمامي الذي تراجع في كتابه وخرج كتاب الجامع الطلبه العلم شريف وهو خرج خرج ولكنه لا يزال مصرا على تراجعه ولا لم الناس كانت مقاطعاه وحتى الذين كان بعض المشايخ اعرفهم وكانوا مؤيدينه كانوا ضده ولم حتى هو لم يسلم عليهم ولا هم سلموا عليه هو خرج من المحكمه الآن وفي بيته الآن ولكن لا يوجد لا اعلم له عملا ولا شيء بيعمله الان في اي دعوه لكن الرجل عنده حنق وحقد غريب جدا ولم يتغير حتى الان بشهادة الذين كانوا حتى يوم المحكمة بشهادة شيخ فضلاء يعني والراجل كان مقاطع كان مقاطعينه ولم يتغير قلت لهم هل تغير هو اسماء اخرى هل تغير ويمكن شف العبرة والناس خرجت المتراجع والثابت خرجوا الان والحمد لله قالوا لا للأسف ومصر على الذي فيه وعنده أسلوء غريب, غريب نسأل الله السلام بارك الله فيكم يهدي يهدينا ويهديه ويردوا إلى الحق نحن أسعد الناس أن يرد الحق لكن بنوصف الواقع الآن والحالة وأشكركم شكرا جزيلا ونترككم تتواصلون الآن ومع ذرا على الإخوة الذين يريدون أن يتحدثوا ويعلقوا فبرك الله فيكم وأشكركم وممكن نخصص حلقة أخرى أو ممكن نعلن عن دورة جديدة ان شاء الله عندما يحين الحين إن شاء الله أشكركم شكرا جزيلا يسيدي دقيقة خمس دقائق للأخ الذي يريد ان يسلم وبرك الله فيكم أنا والله انا أستحي أن أترككم وأن نسرف يديها وتريد ان تشارك لكن على الأقل أن المشكلة للبانتوك لا يسمح لكم على بل ما يأخذ ويمسك اللاقت ويغيب بيعطل حتى الذي ورائه لأن هذا هو برنامج للبانتوك هذا كذا للأسف الشديد ولكن على الأقل نستمع إن شاء الله خمس دقائق وبرك الله فيكم وأشكركم ويسامحونا ويدعونا نطلب منكم الدعاء بأن يحفظنا الله وإياكم بحفظه الجميل ويغفر لنا وإياكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ورحمة الله ورحمة الله وشيخنا الحبيب الأستاذ الدكتور هاني السباعي وأسأل الله العظيم أن يحفظه وأن يرفع قدره في الدنيا والآخرة وأن يكون هذا اللقاء الذي استمر معنا لأزيد من أربع ساعات في ميزان حسناته في, هو... نعم في ميزان حسناته وما لا ينفع ماله ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ونذكر الأحبة ونذكر المستمعين جميعاً سواء في الغرفة وفي خارجها وحتى في التزيلات أن الشيخ خان السباعي حفظه الله لا يمثل الله نفسه ولا ينتمي إلى تنظيم أو حزب أو, او كيان معين سوى ما نشر في موقعه من الانتماء لتيار السني لإنقاذ مصر فقط وكونه يشغل منصب المدير العام لمركز المقريز للدراسات الإسلامية والتاريخية وهو مهتم بقضايا المسلمين انتماء الإسلام فقط الأخوة الأحبة الذين يرودون السلام على الشيخ كل أخ دق أنصاري أبو عبيدة تسمعني نعم انتهت لأسل بارك يعني أعذرون يا إخوانا الذي سيسأل او سيطيل أكثر من دقيقة سينقض فورا ونعم سلم في دقيقة واحدة سامحون يا إخوان بالله الله يحفظكم بزاكم الله خير في دقيقة واحدة أبو عبيدة الآن 12 يعني 12 تنتهي من المايك بزاكم الله خير تفضل لي المايك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله جميعا إخواني الكرام انا فقط أحببت أن أسلم على الشيخ الدكتور هاني السباعي حفظه الله واجعل الله ثباته في ميزان حسناته ونقول للشيخ بارك الله فيه ما شاء الله تعليقاتك في وسائل الإعلام تشفي الغليل وثباتك على الحق أيضا ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك أبو طالبان أبو طالبان اسمعني أبو طالبان